فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أوليبات شديد فجاثوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم القرة عليهم وعمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وَإِنْ أسأتم فَلَا فإذا جاء وعد الْآخِرَةِ ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا واجعلنا جهنم للكافرين حصيرا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 ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدا فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تذر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم هلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا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 وقضى ربك أَلَّا تَعْبُدُوا تعبدوا إلا إياه وَبِالْوَالِدَيْنِ وبالوالدين إِمَّا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفش ولا تنورهما وقل لهما قولا كريما واخذب لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآجذ القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى هناك معنا سبحان هنا بيقولوا يعني تنزيه لله عن كل المرس بيقولوا المفعول كأنه قال أسبح سبحان يعني بيقول أسبح تسبحاً أنهم ما بيجمعوا بينهم ما فالله يعني كأنه قال ونزهه عن كل نفس الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى لان الله اسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل من المسجد الحرام في مكه الى المسجد الاقصى في فلسطين هذا كل في يعني في بعض ليله الى المسجد الاقصى الذي الاقصى قال كان ابعد مكان أو أبعاد مسجد عنهم عن مكة من قال الأقصى وتسميتها الأقصى الذي باركنا حوله قال المكان مكان في فلسطين وفيه باركة من حية الدين للدنيا من حية الدين فيه كثير من الرسالات كثير من الأنبياء وكذلك من ناحية الدنيا فيه يعني مكان صالح للزراعة وفيه صحيحات كثيرة وفيها المياه والأنهار قال لنريهو لان قال اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى لنريهو هو طبعا بنفهم الان ان الله يعني اسرى بالنبي يعني نقله بجاس بروحه وجسمه يعني بعضهم يقول ما بالله حلم بعيد يعني الان صار انتقل اسرى بال يعني نفسه هذا يعني مفهوم القران ولا يعني والآذار. قال لنريه من آياتنا هذا يعني الإسراء عبده يقول المعراج هو غير, غير الإسراء المعراج هو الصعود إلى السماوات يعني حتى قالوا في بيقولوا عرج به من بيقولوا بعض من البيت من المسجد الأقصى من السماوات وجاه وراها الله كثير من الآيات من هذه الآية نقله من مكان إلى مكان بعيد يحتاج فيه إلى وقت طويل ورجع يعني يعني الليل ورجع الصبح يخبلهم خبر لهم ايش جاء هنا قال يعني أص... يعني قالوا اخبر الرسول امه انا ببعض الروايات اخبرها بال يعني بما حصل يعني قالت يعني مسكتها وقالت ايش تترجى هنا لا يقول لحد لا يقول للمشركين قال ما يسخروا منه ويستهذئوا به الحمي يقولوا كذلك مكفر قال لي الليلة رأسلمان بالحين قل ذلك الحين سافرت الليلة لما أمريكا ولا به طيارة ولا بالشيء كانت بأسخروا منه ويستهذئوا ولكن الرسول أصر والله أيده ويعني ربي بيد عمي حتى بهذا الموضوع فلذا دعا الناس يعني اخبر الناس عندي الناب وجهة لما سمع قال هل تعالوا استمعوا تعالوا استمعوا واش بيقولوا حتى قالوا ببعض المسلمين رجعوا تراغع ايه قال يعني ما كلام يعني ذي ما هم ما قد دخل الإيمان في قلوبهم قال ايه تراغعهم يعني تراجعوا وكثير منهم استهزعوا لكن الرسول يعني رجع قالوا وصف أصر على هذا الكلام قالوا وصف لنا المسجد الأقصى المسجد صابات وصفه ورجع بدأ يوصفه قال ان الله أراه المسجد يعني يراه بيصفه يعني هو بيشاهد بيقول لهم كذا وكذا ويذكروا كل جي يعني ما جهد أحد الذي قدره وقالوا أيضاً أخبرهم قالوا كان معهم ناس مسافرين في الطريق في الطريق أخبرهم بأحوالهم يعني بمسافرين حقهم وكم يعني تقريبا كم عبقي من المسافة لما يجيو ولا الأيام حتى قالوا بعض الوقت نحددهم يوم بأي يوم. في يوم كذا هنا يعني ايش رجع بعد قال انتظر لذلك اليوم ما بالله قال مش ارقس قال ها شرقت اولادك بدأ لا وقت صاح الثاني قال لهم دول ابدا وقت الذي حدده الرسول كان فيه انتصار لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم وإظهار ومعجزات أيضا فن المعجزات قال لنرياهم من آياتنا إنه هو السميع البصير يعني ربما أن النبي كان بيدعي في لا شيء من ذلك فالله قال هو السميع البصير سمع لنبيه وأجابه إلى هذا ال إلى هذا يعني يعني جعل هذه المعجزة للناس وأتينا موسى الكتابة وجعلناه ودل لبني إسرائيل نعم مبلغ فيه يقول يقولوا الإسفات من الغائب إلى اتفق يقول الإسفات من الغائب إلى المتكلم لأنه في سلف البداية سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد والجع قال لينو سبحان الذي أسرى من هذه أسرى ما هو الله والجع قال لينو رياهو من هذا قال لينو رياهو هو نفس الله يعني الله هذي قال فهنا بيقولوا إتفات انتقال من الإيش من حاله يعني الح يعني بيتكلم باسم الغائب لأنه بيح يعني بيقبل مدليل على قدرة الله ودليل أجل لعلهم يؤمنوا وقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله وقال لنريه يعني كان في هذا الآية الرسول صلى الله عليه من آياتنا فانتقل من الغائب إلى ايه يعني من الغيبة إلى التكلم وهذا بس الأسلوب يستعملها العرب قالوا إذا اشتوا جلب الانتباه والناس يستمعوا أكثر ويركزوا لأنه يعني من الحين يقولوا واحد ثاني يركز واحد حلاوي والتركيز في الكلام بجوء بجوء اجعى ايش الفهم قال لنريه من آياتنا إنه السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتحدوا من دوني وكيلة آتينا موسى الكتاب التوراة وجعلناه هدى لبني إسرائيل الله تتخذ من دوني وكيلة يعني ربما يعني يعني فيه الله تتخذوا إيش من دوني وكيلة؟ <تصفيق> <ها>؟ <تصفيق> يعني الله تتخذوا من دوني وكيلة يعني لا لا يكون هناك شيء تعتمدوا عليه غير الله ومن بيفسره هالمفسرين اعتماد حتى يعني لاجهت العبود يعني لا يعبدوا إله آخر من دون الله فالله دعاه إلى التغذيد قال لا تتخذوا من دوني وكيلة يعني لا تتخذوا ايش شخص تسندوا اليه حوائيكم وايش وتعتمدون عليه خصوصا يعني كأن قالوا بعضهم يعني الان كانوا بيحاولوا انهم يجعلوها يجعلوا اشياء واسطة بينهم وبين الله وهي الاثنان فقال لا تتخذوا من دوني وكيلة يعني لا تتخذوا واسطة تعبدوها يقول لي ايش يقولني انفعكم ذرية من حملنا مع نوح. هذا قال بني إسرائيل قال ذريت من حملنا مع نوح إن إنه كان عبدا شكورا أو قيل يعني لأن هنا أبجل على سجد إما على الاقتصاص كان قال أعني ذريت أو على إيش أو على النداء يا ذريت يعني خاطب بني إسرائيل يقول يا ذريت من حملنا مع نوح لأنه عندما يعني صار يعني يجعل الله الطوفان لأيش القوم نوح ما نجي إلا نوح القومه يعني وذي حملهم الله في السفينة ومن كان بعدم ما بلهم ذريتهم فقال أنت ذريت يعني بني إسرائيل في الواقع من ذريتهم من كان في السفينة من حملناهم معناه يعني كأني أراد الله أن ينبههم أنهم أننا قد أنعم عليهم بأن أعيش بأن أنجأهم وأيضاً ينبههم أن قد أجد أن الله سلط يعني أن أعيش عاقب العاجل بالعقوبة أعيش من من عصاه ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبد شكورا يعني نوح كان عبد شكور يعني مطيع لله فالمفروض أن أج أن يعني أن أن يحذو حذو يعني أنتم ذريات من حملنا مع نوح ذي كان من جهاد وكان مع نوح ونوح كان عبد شكور إذا المفروض انكم أج تحذو حذوهم تكونوا أج شاكرين لله مطيعين لله وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا فَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ يعني أوحينا إليهم في الكتاب يعني أنزلنا إليهم في الكتاب في, في التاوه لانهم يبغوا يفسدوا لكن بصيغة القذف لا تفسدوا في الأرض أظهر الله إليهم قال قالوا كان أو أوها أمر يعني أوحى به شيء سيحصل حصولا ما كذلك كان نحن وقضينا نفهم من قوله قضينا إلى بن إسرائيل المراد في ناع الوهي لكن بيه بيه بيه بأنه سيحصل شيء وأنه عمر حتمي. إن قال قضينا عبر بالقضاء ما قضينا على حال الله لا, لا أوحينا, أوحينا. ما أوحينا بمعنى يبقى يبقى يبقى يبقى. لا نحن برجع يفعل وكذا قلنا <تصفيق> نعلم أنهم يسبرو كذا وكذا نعلم برجع يفسدوا فالأرض مرة ذكرنا نعلم بصيغة الأجل القسم لأنهم برجع في فالأرض مرتين. قال وقالوا قضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لا تفسدوا في الارض مرتين اخبرهم الله في الكتاب في بالتوره وصيغه القسم والتاكيد انهم ما يبسدوا في الأرض مرتين تفسدوا في الأرض مرتين ولا تعلوا حلوا كبيرا و يعني ايه ويكبروا على الناس وي يعني ايه يكبروا على الناس يعني يتفوقوا عليهم تفوق كبير يعني ما بيتغلبوا على الناس يفسدون النبي الأرض ولا تفعلون نعلوان كبيرة إذا النبي يخبر الله بني إسرائيل إن برجاء يحصل لهم إنمبا يفسدوه ونمبا يسيئرو على الناس سيطرة يعني إيش كمله إنمبا يتغلبو على الناس ويهيمنوا عليهم إن قال ولا تفعلون نعلوان كبيرة فإذا جاء وعد لهما إذا جاء يعني مرة قال بلجع يحصل لكم مرتين ثانية أنكم تبعتب يستدوف الأرض وتت وتتمكنوا وتكون كبير. فإذا جاء وعد أولى ما إذا جاء وعد الأولى يعني وقت الأولهم منهم وير نب يعني مرة الأول. بعثنا عليكم عبادا لنا ولي بعثين شديد يعني إذا حصل منكم ال يعني الفساد الأول وتع يعني وهيمنتو على وطن بنبعث عليكم يعني بنتسلط عليكم عباد لنا قال بعثنا ايش عليكم عباد لنا ولي بعث شديد فجاسوا خلال الدياري وكان وعدا مفعولا قال بعث عليكم او بعث سلط عليكم ناس يقوموا يقتلم منكم وين يعني اي ويدمروا كان قال ويعني يعني يلاحقوكم حتى في خلال في البيوت يدوروا لكم في داخل البيوت فجاسوا خلال الديار قال جاسوا يعني كأنه طلبوكم في وسط البيوت بدا في كل بيت قد بيلاحقونه يعني إنهم يعني مكنوا منهم اجات نساء جماعن هذا عقوبه لين بيش في المرة الأولى هذا اذا اخبر الله ان بايب مرتين مرتين وبيتمكن فاذا جاءت اولها قال وابسدوا وتمكنوا برجع يسلط عليهم الله الناس بيقولوا احنا صلى الله عليهم الناس ما ان رب اللي بيجعلهم يعني بيجعل الناس يعني يقوموا عليهم لأن يعني القيام هذا والتدليل وخصوصاً فيهم ناس يعني أصحاب دين بني إسرائيل أصحاب ساق فيهم إيش علماء وفيهم عباد وفيهم فحين ما يسلط الله عليهم أو يبعث عليهم يعني إنه قالوا يخليهم ما عد إيش ما عاد يمنع وهذا جزاء الفساد قال أي يعني إنه بالله في كل ما حصل فساد في مثلاً يعني بيقول الله بيخبرهم إن إذا حصل منهم الفساد فإن الله برجعه يمكن غير منهم. لما يعني ما عذروا غيرهم. ليش؟ أن ما أفسدوا. يعني جاء معهم دين ومعهم قوة وتولوا وسيطروا لكن حين أفسدوا. فأجى باي سلط الله عليهم من إيش ينهي قوتهم؟ قال تفسدوا النبي قارئ. فإذا جاء بعض أولئك ما بعثنا علىكم عليكم عبادا لنا أولي بعثين جديد. عباد لنا يعني كان يعني هم إيش؟ إدمان. لا لا لبما لا لنا يعني من يعني من البشر ما يعني ما من جنس آخر ما لا لا بالعكس ما هم جهد ما هم جهد بقلوق لا يقول لنا لا الناس لا جهد ما عبادة لا اذا من جنس آخر ولا نشاء فقال بعثنا عليكم عباد لنا ولي بعث جديد يعني ادوياء فجاسو خلال الديار يعني قال بحثوا يعني برجع دياه يظلمون الناس ويزمروا كل شيء ويدوروا لهم قال في كل قال يعني دوروا لكم في كل بيت فانه قال خلال الديار يعني وسط الديار دوروا جاسو قال انا جاسو يعني طلبوا طلبوكم بحث عنكم خلال الديار يعني ان بايتمكنوا الى حد ان في كل بيت فانه قال فجاسو خلال الديار وكان وعدا مفعولا يعني هذا الأمر أخبرناكم بأنكم إذا إنه بايحصل لكم فساد وإذا حصل لكم فساد إنه بايحس مكن الله أعداءكم منكم وإنه بايحس وإن تقموا بين هوا قوةكم وهذا أمر مفعول يعني لابد أن يقع وكان وعدا مفعولا هذا ثم رجبنا لكم الكرة عليهم هذه كدو قعت لأنه قال الله يعني في في التوراة أخبرن بأنهم بعث في الأرض مرتين هذا أمر قال حثمي أو لا بد أن يقع وأكدها الله في القسم ورجع قال فإذا حس جاء وإذا فإذا جاء وعدوا لهما بعدنا رنا بعدنا عليكم عباد لنا نأولي بأس شديد فجاهله وفي الواقع قد حصل قد جاءت قد جاءت هذه لأن الله قال ثم ردتنا لكم يعني وحصلت هذا وقال في حثره هذا بان جاء ناس وانتقموا منهم وانهبوا بالإسرائيل يعني انهقواهم قال ثم رددنا لكم الكره عليهم يعني ثاني نرجع بعد ما اصابهم هذا الهزيمه جاء رجعوا الى الله واسرحوا إيش ورجعوا الى الصلاح فايش عاد الله قوه ثم رددنا لكم الكره عليهم وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نذره الكرا عليهم يعني على العباد ده أدي ما الله عليهم ويعني الحكم قال ثم لكم الكرة عليهم يعني جعلنا لكم الكرة عليهم الكرة. الكرة, إنها هي الكرة يعني بعد من صدق الله رب تكسيك يعني يجدك ترجع هنا هرجعك هربوا انتهم صدق ثم رجدنا لكم الكرة عليهم يعني جعلنا لكم الابجع الغلبة ويش واستعدتم يعني ثم رجدنا لكم الكرة عليهم وامددناكم بأموال امددنا الله بأموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرة اكثر نفيرة يعني اكثر جنود يعني حتى كثرناكم يعني كان الله جزرع في الناس المشاركة وال حتى أصبحوا أكثر، ربما أصبح أكثر من أعدائهم. يقول أكثر نفير، والنفير يعني الجيش، الجيش يعني بيومفره ذي بيخرج. النفير كأنما الجيش الذي بيخرج للذئاب. أكثر نفير يعني الجيش نفسه المقاتلين، المقاتلين ذي بيخرج عندما يجد عائلة حرب. هذا هنا فأنا وقف يعني هذا حصل حصلت الأوله وأخبرنا بها القرآن. الثانية ما قد اخبرنا بهالقرآن لكن قال بعد ما رددنا عليهم الكره وعاد سيطرتهم، قال إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. يعني قال هم عندما أبسدوا في المرة الأولى صلى الله عليهم وجالهم عقوبة عاجلة حين رجعوا رجع عادهم الله ومكنهم وقال هذا كأنه سنة الله إن أحسنتم باتنفع من فوزكم إذا سلعت رحت أموركم وأحوالكم باتنفع من ما من دونافي إلا حد باتنفع من فوزكم في الدنيا وفي الآخر في الدنيا بياكل لكم الفضوة وبيأكل لكم العزة وبيأكل لكم الهيمنة وإذا أساءتم وعصيتم وتمرتم ما تأشر فالضرر بيجي عائد عليكم يعني كانها جننه او هذا جننه يعني ما غصبهم قلنا الله في في الناس لا لا لهم وين ورا استغفر الله العظيم كذا في الذين خلو يعني بنلاحظ في فلسطين كانت فلسطين اكثر البلاد العربيه والاسلاميه فسادا فيها فساد بشكل عيب ورجعي سلط الله عليهم بني اسرائيل ما معنى سلطهم يعني جعلهم لا ما منعهم يقولوا بينهم تركهم ما منعهم وهذا معنى التسليط وبعض الله لان الله قلنا ما يسلط على المسلمين ولا على الียด ناس يظلمون لكن اذا مثل مين بيتحق وبيخربوا ما عبي من عليه اعدائهم ما يعني ما عبي يرد اعدائهم عنهم فقال سلط الله عليهم قالهم إيش يعني حتى في فلسطين أن الذي كان بينجحوا عبديه هذه هربوا من فلسطين وشردوا في البلاد العربية يعني كانوا يوم يعني بيثيروا الفساد في كل مكان بيصيحوا من المديبي صنعاء صيحوا من الجور وفي كل مكان يعني إنهم ناس بدهم يعني في انتشار الفساد فيه بشكل كبير ورجع يعني كان ناس النتري دا جاء فساده العراق ايضا جابوا فيها فساد زيادة يعني بيقول لي واحد انه قاعد يدول شاهي متريكا ما بلا بي يجع من عند محل ويجاب به وحلات قام روضا ما لقي شاهي محل الأول والثاني والثالث عدة محلات ويشتي دولها هاي كان اشتيش رب شاهي ما لقي لها خم وفي عدة محلات ما رأى الله مدري ويحن يعني قد انتشر الفساد سوريا كذلك جاب بها فساد كبير ومعروفة بالفساد و يعني كأن الله بيجعل في البلاد الإسلام حتى المسلمين إذا ما رجعوا إلى الله وإذا إذا إذا انتشر الفساد فيهم فإيه باينته ورجع إيه يمكن الله عداء منهم وباسأل الله عليهم فإذا قال إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وين أساءتم فلاه يعني كأنه بعد ما انتظروا قال إن أحسنتم مستمرتوا وباسأل الله عليهم وين أساءتم بعد بروانفسكم فإذارجع قال إيه وين سأتم بلاه فإذا جاء وعد الآخرة هذا هنا الثانية فمُقال لا تُشِدْنَ في الأرض مرتين قال فإذا جاء وعد الأولى مع هذه المرة الأولى قال فإذا الآن فإذا جاء وعد الآخرة يعني المرة الثانية إذا خفناه منها ب تحصل وإذا جاء وعد الآخرة ليشُوَّجُهاكم قالوا هذا إذا فيها في لاية اختصار إنه وش يعني فإذا جاء وعد الآخرة يسوع أنكم ولتدخل المسجد كما دخلوه معناه فإذا جاء وعد الآخرة يعني إذا جاءت المره الثانيه أنكم تجدون الفساد الثاني أو قالوا لا في الأرض المره الثاني فإذا جاء وعد الآخرة يعني جاء الفساد الثاني في المره الثانيه هنا قالوا عبد التقدير بعثنا ما بل إنك فهم مثل ما دلت على الايه الأولى يعني كان الكلام فإذا جاء وعد الآخرة بعثنا عليكم عبادا لنا يقول لي بأتي شديد ليسوء وجوهكم هذا يستهمل المعنى فإذا جاء وعد الآخر يعني إذا جاء جاء وقتاً الفساد الثاني عند إيش يعني عندك في, في الارض وتهيمنوا ومتحي بان إيش قال فبان عليكم الناس قال إيش ليسوء وجوهكم ولي المسجد كما دخلوا اول مره الناس قال إيش يعني يعني ويدمروا بلادكم يعني عبر وجوهكم يعني إنكم منهم الغم الشديد حتى بيظهر على, على, على الوجه على وجه كل واحد منهم يسوع وجوهكم وليدخل المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبروا معه يتبروا يعني قال بقى نبعث عليكم الناس وليبعثين شديد ايضا ليسوء وجوهكم يعني لي ايش يذيقوكم انواع يعني يعني الظلم حتى يظهر في وجوه ايش في وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا اول مرة وليتبروا ما علوا تثبيره وليتبر يعني يدمروا ما علوا يعني كأنه ما, ما ايش ما حس يعني بعضهم يقول يعني يباها انهم يتبروا ما علو ما تمسكوا كل ما وصلوا اله يدمروا كل ما يتمكنوا منه دمروا يعني قال وبعضهم بشر ما علوا نعم يعني ما جه ظرفيه يعني ولو يثبروا مده علوه يعني يقعدوا يدمروا مده اي صيدلتهم. ما تقدروا ما بالله ان اول ما يبداوا أن ما يقعدوا يظلموكم ويا يضايقوا عليكم لا اله ان اه انتهي دولتهم وريثبروا ما اعرفه كبيره نعم أشار ربكم طبعا ما ذكر السنة وحنا باجي يقولوا بعضهم قد جاءت وذهبوها بعض المرات في نور عن سل الله عليهم بختنا صار بعضهم يقول ما لكن ما أهم ما يعني ال من ال الآية هذه إنه يعني إن الله ج جعل سنة في الـ في, الـ في, الـ في الناس وفي الحياة إن الناس إذا رجعوا إليه إنه في يعيش بيقويهم وينصرهم ويتمكنون تمكنوا وان من ذا انخرطوا عن هذا الامر وتركوا هذا الدين وابسدوا ان الله بيج في فضل عليهم وانتهي اي يعني تنسى اي هو تنسى كذي شوكتن قال اجل ربكم أن يرحمكم وان عتب اليسول لا معل في المبارك فعسل هذا يسوق قال برجع نصلي عليكم ناس يعني بنتركم اليسوء ويجواب يعني لذي يقولكم الامران بحين كالخلاق يعني ما لا بس ربكم أن يرحمكم؟ ربكم أن يرحمكم يعني لا يجب يعني إذا باي ربكم يرحمكم وإن عزتم عزنا يعني إذا رجعوا ثبرتوا بأي رحمكم ربي وإن رجعتوا إلى الفساد بأي أشبان عزتوا <تصفيق> تمام والشي يقول <وفضل> فلا عنك إذا <تصفيق> ناهجت إذا أحسنوا إسلامهم أحسنوا إيمانهم والله أحسنوا إذا يعني أحسنوا إسلامهم والله دين يعني سلكوا في دينهم إذا تزموا مثلا ورجعوا وترفوا الفساد فاربي بأي رحمهم ويعيد لهم القرى والله ما جاب ما الحين ما قال كذا عندك ناهي الحين قبل لما من الان و... ما ما قال يعني... ما من الحين بعد ما هذا كل هذا من يعني ما يعني هو لكن ما بيقول لهم الحين عندما الإسلام وذا الكلام قال دبا يعني في التوراة بيقول لنك التوراة هذا الأن. قال أسى ربكم أي رحمكم وإن عدتم عدنا حتى سيح إن عدتم عدنا نفسها منها يعني قاعدة الثاني مرة قال إذا رجعتوا ربي عسى أن يرحمكم وإذا رجعتوا بجعنا وين عدتم عدنا إلا بي بعض الحال قال وين عدتم عدنا وجعلنا جهنم لِلْكَابِرِينَ حَصِيرًا يعني هذا بالنسبة للعقوبة الدنيويه إن الناس إذا أفسدوا بسلط الله عليهم وإذا رجعوا مكنهم وإذا رجعوا في الفساد سلط الله عليهم وهكذا سنة الله لكن كل هذا ما بالله أشياء, أشياء عاجلة عاد العقوبة في الآخرة عاد العقوبة ما هذه يعني أي ترفع العقوبة في, الـ في, الـ في الآخرة وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا حصيرا قال حاصر علن حاصر ما يمكن منها. هذا ما حصير الحصير يعني من هذا الهم من فرش الهم. النار جعلناها الحصير يعني جعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. يؤكد الله أن هذا القرآن يهدي الناس إلى أحسن طريق يعني وإن رأيت كتاب آخر أنه بيهدي ولا النبي أنفع ولا فدين ده أحسن منه. يعني يعني يعني أكيد. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم إلى الطريق الذي هي أحسن وأقوم. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيرة. يبشر المؤمنين أن يجمعوا ويعملوا الصالحات ويتركوا أجل المحرمات أن لهم أجراً كبيرة وفي الآخرة الجنة. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة يعتذرن لهم عذابا أليماً. قال أيضاً ويبشر المؤمنين. يبشر المؤمنين أولها برجع لهم أجر كبير. هذا أن لهم. مفعول يبشر. يبشر المؤمنين. أن الذين عملوا صالحا أن لهم أجرا كبيرة وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة يبشر المؤمنين أيضا أن الذين لا يؤمنون بالآخرة يعتذرن لهم عذابا أليما يعني يبشر المؤمنين بأن باي باي باي دخل من الجنة بأن باي عاقب إيه غير المؤمنين بشارةهم بشان لأنه حين عاقب غير المؤمنين وهم يضرب نجاتهم من ذاك العذاب هذا يعني هذا يعني باي أمر يعني يفرح بها وقال لبشرهم بشيئين انهم بيدخلوا في جنة وان الكافرين يشغلوهم ايضا في الدنيا وضايقوا عليهم في الدنيا انهم ايش بيعذبوا في الاخرة وان الذين لا يؤمنون بالاخرة اعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا في هذا الان كان الانسان يسترع فما يتحارك ولا غضب يدعي بالشر حتى على أضرب الناس على أولاده ولا على أقاربه ايوه اذا تحارك من شيء يدعي بالشر ويستعجل ما ينتظر ويتأنع بيت... قال بيست... يعني أحيانا يدعى حتى ويهتم مثل الله يدعى ما... كاليه بالخير هذا يعني دعاه بالخير يعني كدعائه بالخير ويدعو الإنسان بالشر دعاء هو بالخير يعني مثل دعاء بالخير يعني انه يهتم ويبالغ فيه وكان الإنسان عجولا يعني ما بيستوي ينتظر ويتمهل لأنه تمام تحرك ينتظر يتمهل وخلاص هذا تفسير عب التفسير ثاني وهو له طيب إنه بيقول إن الإنسان أحيانا بيدعي ان الله يعني حقق له طلب مثلا والإنسان بيجي وجاهل ما هو داري هو بإنفعه أو ما هو نافعه والله عالم بأن هذا الشيء الذي طلبه الإنسان شر علىك وانت من داري يعني أنت قلنا لك حين تتعيي أن الله يسهل لك مدريك ما يعني مبلغ من المال مال. تشتي مبلغ من المال ولا تشتي أي حاجة مثلا والله عالم إن إذا حصل لك ذا المبلغ إنه بيكون إن شر عليك سواء شر عليك في دنيات ليسبب لك المصائب ويسبب لك كوارث نفسه وانا هل من حين يجي واحد يدعى وانا يجي للسيارة والله دارين إذا جال السيارة ان بأيه بس دنباء ويجي للحادث ولا يجي لأولاد الحادث ولا يجي كارثة بأجعلهم يجي ولا يجيقوا مشلولين ولا فالله ب... وانت تدعى وستمر يعني ايه لأنك جاهل ومعاد ايه عجل يلا الان ربي يستجيب عجان ربي يستجيب وربي بايه؟ بيترخ الاستجابة ومؤهل لجلها كانت؟ فقال والد والانسان بالشر كدعاي بالخير يستنبه لان ما بيدري عندنا ايش؟ عندنا خير؟ عندنا خير؟, عندنا خير؟ ما دار الانشاء؟ وكان الانسان عجولا بيستعجل ما بيدري انه انت ما يتأخر باجوه انه في ظله وقال على هذا التفسير إن الإنسان لا يستعجل في الدعاء <تصفيق> ايوه إذا طلب حاجة فلا يستعجل لك حصولها ضبما أن الحاجة هذا ما فيها ما فيه من في ولا فيها أخيله ما بلاه وجاه فكون يدعي الإنسان فإن حصل الشيء رضي به وارتاح وإن الله استجاب وإن ما حصل فيدري يدري إن الله إن الله ما أيش ما تركه بل إن ما أيش اختار الله الأنفع ويرضى به حتى ولو لم يعني ولو أخر ربي ربما ما يرى يعني يكون مثلها ما لك الحاجة ما جيلها في وقت اذا لا تستعجل اطلب الحاجة وارضى يعني بعض الناس بيستعجل إلى حتى يعني خلاص يقول ما بيستجيب ربي ولا بيعتقد ولا عندي ربي ما بيستجيب الدعاء فلا لا. وكان قال وجد الإنسان وبيشرد وعاهبه بالخير وكان الإنسان عجولا ما صاحتين ربي بتكبر حتى من له يعملوا بعض المرات يستعملون إذا أتضروا إله ولا جاؤوا إله مفسد وجعلنا الليل والنهار عايتين فمحون عاية الليل وجعلنا عاية النهار مبصر هذا أيضا من الأدلة على قدرة الله على مثل الله على يعني هو الإله هو الواحد هو الذي يستحق الأشياء العبادة. فقال وجه عنا الليل والنار يعني لك يعني كانها ايات ايتين متجددتين بتحصلوا واظ ليل ونهار, ونهار. ايه ما بلا من كثر ما بن يعني لنا. ما عاد تعبر بها والله راك انها ايه شيء به ظلام ويجي يعني فتره من الزمن با. با. يعني وقت من الزمان وجاجي ضوء لا يعني ما ما عاد وهذا أيضا وجعلنا الليل والنار آيةين آيةين يعني من هذه بيجيب الليل ومن هذه بيجيب النار هذا شيء يعني بشيء وراء هذا إذا على على الخالق وعلى قادر وجعلنا الليل والنار آيةين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النار مقصرا كان محونا آية الليل يعني جعلنا فيها ما في يعني ما فيها ما بيرى الناس فيها احنا بيقول اولا ان نجعل الله الليل اهتين آت قلنا لكم اول دليل على بدرس الله الثانين نعمة من نعم الله حين نجعل الليل و النار النهار بحتاجوا ان الناس بيجلق ايرو استضور اذا يشتيه بأجر اعماله اذا يشتيه قراءه اذا يشتيه سويه بحاجة كبيرة الى ايش الى الضرب والليل بيجيب حاجة ان الناس يسكنوا ويفتيه ايش يرتاحوا ويطمنوا حتى يعني لا ما يعني لا يقعدوا بغير نام منهم يتعثروا جار فقال أصبح الليل بيجوها يعني ضروري للإنسان والنهار ضروري يعني الراحة حتى ذا الحين بيقولوا ما بشي يعني ما بشي مثل النوم الليل النوم في الليل بيمفع الإنسان بيجو فيه قضاء و فيه راحة لكل أشي اللي الجسم حتى قالوا إن فيه يعني بيستطيع الإنسان يتغلب على كثير من الأمراض إذا هو أجي يعني على السنة هذا بأن ينام في الليل وهو يسخب النهار هم يعني معنى يعني القدرة من إنسان قدرة الله وأيضا نعمة الله هنا قال وقالنا آية اللي إيش. الليل فما حولنا آية الليل بعضا بيفسر آية الليل وهو زوايا عن ناصر أظن ابن الهادي من آية الليل يعني الآية دي في الليل يجعل مراجبها القمر وقالنا آية النهار مبصرها الآية دي في النهار وهي الشمس يعني كيف ما حاون آيات الليل يعني جعلنا يعني يعني ما هي بين حاله ولا بد إيش ما يدرك الشمس يعني نقصنا من ضوئها بشكل كبير هذا القمر وجعلنا آيات النهار مبصرة يعني واضحة بشكل كبير إذا فسروا فسروا هنا آيات الل آيات النهار بالشمس والقمر ورجع لأنه قال بعدها قال لتبتغوا فضلاً من ربكم جعلنا هذه الآية. آية. لتبتغوا فضلاً من ربكم طبعاً جعل الليل والنهار وآية الليل وآية النهار لتبتغوا فضلاً من ربكم. لجل الناس يقوموا يمارسوا أعمالهم. يضرب الأرض وي يباشر أعمالهم في النهار يؤي يعني تحت الضوء. ووليسألموا عدد السنين والحساب. أيضاً يقول حتى الشمس والقمر هذا. بنعلم بها عدد السنين ونعلم كيف نحاسب الأوقات ألو... نحسب يعني الأزمنة ما بنعرف الحين الزمن ويرجع إلا حين الير والنهار وبحركة الشمس نعم يعني بالنسبة هذا الير والنهار بنحسب العيال والقمر بنحسب الشهور بس نحن العرب والشمس أيضا ويجسبها هذا يعني السنة لأنها بتتغير بيجي كل يعني بيجيها أيه ما يعني مكان الشروق ومكان الغروب يتغير خلال سنة كاملة لما يرجع إلى الحالة الأولى. فلذا بتغير حتى معالم علم الزراعة بجوا أو قالت الناس بعلم الزراعة أو قالت فيها برد أو قالت بج فيها حب إلى غير ذلك. إذن قال فلذا دور الشمس والقمر هذين بيجعلن حتى يفصلوا أعت الليل وأعت النهار بالشمس والقمر. اللي قال فيها اللي عدد السنين والحساب. وقال بها آية ثانية في يعني آية أخرى بيتكلم عن قال في الشمس والقمر قال بها لتعلموا عدد السنين والحساب قال وليتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه وتفصيله يعني كل شيء خلقها الله يفصله يعني وضحه وميزه بحيث انه فيه دلالة واضحه على على قدرة الله وعلى ان الله واحد كل شيء بيدلنا على كأن كان فصلناه ما بالله اذا معنى يعني وضحناه وضحناه وجعناه دليل واضح على ايش على قدره الله على عظمته وكل إنسان ادمنه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه من الطائر قال كان العرب كما جاءت طيور مرت من اليمين في يعني بيستبشروا يقولوا ها باجي خير اليوم واذا مرت من الشمال بيقولوها اليوم باي هو ايه بشؤون وفالواجع ماهي يعني هذا يعني انها عنها الشرع ولا الطائر ما بيسبر شي ولا ما هي يعني ماهي ما بها عبره يعني لايش هام واحد حين يتمر من الشمال ولا يتيش بشر حين مرنا اليوم لكن عادة كان بيسبروا العرب كذا الى ان ايش بيقلوا ايش ويقولوا يسمى التشاؤم والتفاؤل تطير بتطير يعني الان بيحسبوا بالطائر يسمى طائر بيحسبوا التفاؤل ان اذا متفائل ولا اذا متشائم يعني تطير فقال يعني ايش الله بيقول الان اراد بطائر العمل عمل الانسان يعني الله بيقول لنا عملت فالواقع هذا تتشائم به ايش لا ولا تستبشر به فالواقع هو ذي يستبشر به ولا لا تشائمه العمل لان العمل اذا هو خير تستبشر الخير هو اذا امر محتوى وان كان عملك شر فدري انه بايحصل عليك نحس وشر فلذا سم العمل طائف واضح ليش؟ كان هذا ذي فتتتبشر وبالصدق واذا ايش؟ يعني وتشائموا بايش بحسب عملكم فعملك قال زما الله يعني ما بالحين عبر بالطائر بس من التعديد فعبر الله بالطائر وأراد به العمل لأن العمل هذا يستبهر به أو يعني أي شيء أعمل يشتي يقول إنه باقي ترتب على عملكم خير ولا شر فهذا العمل عبر عنه بايش؟ بطائر يعني هذا يستبهر به ولا ايش؟ نحشوا به لكن هذا العمل يعني ما يمكن ايش؟ يعني كل انسان عمله ايه معه وبايه حسب عليه ما يمكن يضيع عمله ما يمكن ينقص يعني ما نسوي شيء من عمله وكل انسان إن المذمناه طائره في عنقه يعني كل واحد عمله يعني معه ما يمكن يضيع ما يمكن اي من نشيب كان زين يعلقه زين يعلقه في رقبته اعماله كلها من عنده معلقه في رقبتك يعني ما معك مفر انك ايه تجازع عليها هذا المقصود فكل انسان ألزمناه طائرة وفي عينه لان حتى هذا الشيء إذا قدوا يعني كما يشتوض بشيء قلتصك بشيء ولا عدا فك اما منه منك يقولوا في رقبة فلان لبس فيه رقبة فلان يعني ما عرض يفلتك كان عملك ينعم لك فايلبت فيه رقبة ما هم فلت لك لما ارجع ايه تجازع بل بالما ما خير ولا ايش هذا معناه في عنق يعني العنق هو لا لا لكن يقول إنه بيقولوا في عنق يعني مثل بلاده قال <تصفيق> وكل إنسان لأن بيقولوا حتى بي يستعملوا هذا بيقول لبس بس في رغبة اشتغلها <تصفيق> بيستعمله قال ذاك الذي قال إنه جال فضيحة قال وتطوقها طوق الحمام تطوق <تصفيق> هذه ال يعني ال يعني ال أي الوسمة وسمة عار قال ما نهل بده الشيء فطوقها طوق الحمام من الحين ع عنو كذبه ذبي طوق الحمام معه بيد قال أذمناه طائره وفي عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يعني كل إنسان بيحاجد على عمله وله هو إيش ضائع من عمل الشيء ويوخذ نخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا قال في يوم القيامة في كتاب مسك وما هو بالضرورة أن يكون كتاب يعني كتاب يعني الشيء يسجل فيها أعمالك كتاب يعني احنا بنفهم حاجة كتاب أو راك تسجل فيها أعمالك لكن ما هو بالضرور أن نجيه كتاب يعني لأن المقصود أن الشيء يبدد لك أعمالك قالوا بعض العلماء بيسبر أن المراج يجوكد أعمالك كلها تشاهدها مثل الحين جي مزجلة في فيديو مقاطع فيديو كل أعمالك ما بلا تجيب تلقاها كذي معرضة يعني جاهزة ما تستخدم حد ولا تقلب ولا ين من كل واحد بيرجع يرى عمله من بعائد يعني إنه بيرجع يرى الإنسان عمله بيرجع يرى عمله ذلحينه يعني حتى هذه تلك الآذن الإنسان بيرى عمله وثي يعني بيجي يقول يرجع كتاب يوفي أعماله قد يوم برد بالكتاب يعني سجل والسجل هذا أي حاجة محفوظة لأن فلاج أن ما بيحكي ربي يكتب يكتب أعمال الناس ما كل إنسان أدم قاله قالون خليه له يوم القيامة كتابا يلقاه من قال مفتوح هم يجيب كتاب أوراق ولا يجيبنا لكم يلقى جاه جاه بديو كبيرة ويرجع يراعش وإيش كان بيسوي كل أعمال <تصفيق> ايوه ما يفاجئ فين جاء أعمال جيدة بقي كل يعني يفرح ورجع يحسب نفسه مالذي كسر قاله اقرأ كتابك جاءت تطلع على كتابك كفاب نفسك اليوم عليك يا حسيب بقى انت تباك <تصفيق> نفسك يعني تكفي نفسك في الحساب انت تك... <تصفيق> تباك <كتبقى> تكفي حاسب, <تصفيق> حاسب نفسك وتدريش باقيه من اهتدا فإنما يهتدي لنفسه ومن ضلّى فإنما يضل عليها يعني عندما يقول الله الناس للدين ما هو لا ليلا فذي يهتدي ويقبل الهداية هو بينفع نفسه ما بينفع ربي ولا بيم... يعني ان النفع يعود له هو ومن ظل فانما يظل عليها هذه في الضرر على أي على نفسه ايش يدري الانسان كلب سيدنا كن يقتلنا بال ما حد على حد ولا على رسول الله ولا على المؤمن يعني الضرر في الواقع اذا اذا عفت بتضر نفسك واذا اطعت انت بتستعن نفسك حتى قال روي عن امير المؤمنين قال ما احسنت الى احد قط ولا اسأت الى احد قط لا ما بدي احسن الى احد ما احسنت الى احد ولا اسأت الى احد لكن كيف يعني ما احسن الى احد فما بنحسن الى احد انا بنحسن الى نفسي ولا بنسي الى احد انا بنسي الى نفسي يعني لو بعت ما بعت من الاحسان في الواقع ما بنفعه الناس وفي الواقع بنفعه نفسي النفع الاكبر ولا النفس وإذا أسأت ما بنأتي إلى في الواقع ال ال الضرر الأكبر والضرر اللي يوصدك عليها فإذا قال ما أسأت إلى أحد ولا أحسنت إلى أحد يعني إنما إيش أسأت إلى نفسي إذا أسأت وأحسن إلى نفسي إذا أحسن فهذا على من اهتدا فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يبل عليها ولا تدير رادرة ودير أخرى ما حد متحمل أي ذنوب أحد يعني ما حد جاي عامنك خفف من عليك كل أعمالك ومعاصيك بأتحاسب بها ما حد جاي يشل عنك ولا متحمل عنك ولا ملقاذر إذا ما حد يقول إيه؟ لأن شيء من الظلم أن يعاقب الإنسان على يجروا غيره ولا تجروا غازرة وزر أخرى يعني ما حد متحمل إذن غيره حتى فلذا قلنا لكم في الآية السابقة قال يحملون أوزارهم ومن أوزار الذين إيه؟ اتبعوهم أو يبلونهم. لأن ما معنى يحملوا من أوزارهم يعني الناس تسقط الأوزار حقت الراك. ما بلا يعني ويتحملوا مثلها. مثل بعض أوزار الآخرين يعني الأذي أج أذي الأوزار التي حصلت بال بالمتابعة. يعني الأوزار التي حصلت بالقاده فتحملها القاده. فيتحمل القاده مثلها. قال ولا تجر أوزار توجد أخرى. إذا إذا الله ما ما يمكن يعاقب الشخص على فعل غير قالوا ها كيف إحنا قلنا في الآية في آية سابقة قال إيه ولو أخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك عليها من ذابه قلنا ما ترك عليها من ذابه في عم كل البشر الصالح والطالح الكبير والصغير حتى الأطفال حتى الحيوانات بيدخلوا كلهم لأنه قال ما ترك عليها لو يأخذ الله الناس يعني ما كسبوا ما منترك على الأرض ولا ولا دابة يعني سواجيد ولا بذل يعني على كثر الذنوبهم وانتشارهم في الأرض المستدين لو بيأخذهم قال إن الله ما منترك ولا دابة على الأرض قالوا فيه دليل على إن الله بيجعل العقوبة أحيانا وتعمم العقوبة إذا به ناس مستدين في منطقه قد تجيب عقوبة على منطقة كلها وهم أبلاغة يجي لمن يقول التقوف ديناتها لا تصيب أن الذين ظلموا منكم خاصة ما هي صاحب للظالمين فقط بقدر تجي ايه؟ يعني تصيب الجميع لهذا قد قال ليش يا بالله عقوبة إذا أشتدوا بعض يلا الله عقوبة أمهم جمعة هذا قال بالنسبة للمشتدين بتكون عقاب لهم وغيرهم ما هي عقاب لأن ما ربي معاقب لهم فعل المشتدين لكن ربي قال هو ابتلاء لهم مثل ما لي واحد نحن عاد الإنسان ورجع يمرض الله بالمرض يعني ابتلاء من الله بيساب الإنسان عليه إهداء صبر وبأيجيلها أجر ووالده الإنسان غير مكلف مثل الصغير بأيجيلها عواب هذا بالنسبة لغير والأجر مستد يعتبر عقاب <تصفيق> يعني علينا كنا هناك في أفسدوا يعني الناس جمعة. ما اردت و... <مسيطان> لا اصبحت مجرما من اجل ان اصبحت مجرما من اجل ان اصبحت مجرما من اجل ان اصبحت مجرما من اجل ان اصبحت مجرما من اجل ان اصبحت مجرما من اجل ان من اجل ان اصبحت لا، من ما عقب الله الله ما عقب هذا جدنا فعل له مستح وعقوبه وغيره ابتلا ما كله وجع لكنه وجع عقوبة له عقوبة يعني حصل هذا لأنك تخبر الله أن يبايع صل يقول إذا ما هم جاهزون لغير المستد إذا به ناس افسدوا في مكان وجعل المكان دخله ب الله مثلا هذا المكان مثلا كمله أطفاله عب عفروا إذا ما الحيوانات قالوا من بالنسبة لمن كان مستد فيدي عقوبة ومن كان غير مستد في سوء ابتلاه كيف ابتلاه يعني مثل الحيوان المريض؟ وانت جهد ومؤمن وانت جاءت امرأة قدت لها غلب المرض ويجي لها عربة في عجر ومتحالها اذا صبرت انت باجي لك لها في عجر وبالنسبة لها بالنسبة لها المكلفين وبالنسبة الغارة المكلفين مثل الأطفال انت ما هم سابوا يقولوا لا ولا باي يعني بايجعل الله لهم مقابلة حفظوا منه كثير ما جاء ما الظلم ولا عدد يعني اذا جاء الصغير يعني مرض ولا جاء لها ومات مثلا ايه برجع يعرضها الله في جنة فجاء الكثير مقابل ذيك المرض ذي جاله ولا البثل والمصيبة ذي جاله قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا قال من اهتدا فإنما يهتدي الناس قال قلنا لهم هذا وأبعث بالدلالة على أن الهداية يعني الإنسان بيده إنه يهتديه ولا إيه؟ ما هي من الله إن الله يعني بيهديه ولا يقل هي على حسب اختيار الإنسان الله يصير على على الهداية على اختياره خل أو جعلك تختار إنك تختار طريق الشر ولا طريقة خير يلا نقول نحن بتياء سيرة يدل الله من يهدي من يشاء وابد من يشاء هذا توضح لنا نقول من اهتدى فإنما هتدين نفسك قال وذيه هذه اهتدى هو ما قال هذه هذا الله هذا باتدى أجل عذام أيضا عذارك الله يعني من استدع صح يعني من قبل الهداية استدع عذ يعني أوضح من يقول هدا يعني هداها الله دلها الله على الطريق وقبل الآية الدلالة ون قال استدع فيها أن أطاع يعني يعني هداها الله فاحتدع فذي هي هالويد بره الهدا إيه بيه يهتدي نفسه في كل الآية النفعي نفسه إذن الهداية أن الإنسان يقبل ما جاء به الرسل وهذا أمر يقول الإنسان مخير هو اللي بيهتدي والله هو اللي ما يهتدي من اهتدا فإنما يهتديه نفسه ومن ضل فإنما يبذل عليها وذات ذر وذرة وذر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله حتى عن من نعمة الله إنه يعني إنه ولطفة بالإنسان إنه ما بيهتد به إلا بعد ما يبعث رسوله مع أنه قالوا قال بس بس بس ويجبها أشياء عقلية واضحة إذا, إذا استكب الإنسان يعتبر عليها يعني لو ما جارسوا لو ما جارسوا يصبر يعذب ربي البشر إنه حين يأتي واحد يظلم واحد هذا على العقاب لو ما جارسونه لو ما عدقه قال هذا أمر ما يترك عقل العقل أن الظلم كبير الأمور العقلية مثل مثلا أنه قال أنه يتركها يعني من يفضل من الله عادف على ولا يباب رسل لكن في ربي عادي عادي يبين للناس أكثر ويوضح لهم أكثر ويجي اللي يقولوا لا له كان عادي أبنا ينبهنا يعني يعدوا أمر واضح إن هذا ظلم كبيح كانوا كان عادي عت... فربي كان رفعهم حتى لا عادي يقولوا ولا هذا هبنا مرسل وأي يعني يواجه وهبنا مواجه ذات وادل الله بقليه يجل يهتزم حتى ابن الله ومن دهى ولا احنا معذبين لحد الله تبعثنا الى رسول ما كنا معذبين حتى نبعث رسوله واذا اردنا ان اهلك قرية امرنا متر فيها ففسقوا فيها فحد عليها القول فجمرناها تزميرا واذا اردنا ان اهلك قرية اذا اجب اهلك الله قريه قال ما بي اهلك هاد عقوب حاج له بعد ما يهد اوامر يعني, يعني حتى يعني حتى كأنه لو بدعاهم للإسلام لو بدعاهم في دين ما بيهلكم الا بد جاء اوامر ان امتذلوها يعني باين جاءوا لكن يعني اوامر وبرجع خالفوا هذه الاوامر برجع عادهم الله واذا اردنا انه لفكرية امرنا مترفيها ففسقوها قال بالناب لهم اوامر هذا الاوامر ما بيرضى المترفين يطبقوها المترفين يعني الأغنياء هذه يعني مرتاحين فسعيذ المعمم فهم أكثر من إيه من بيرفض الأوامر أكثر من بيرفض الأوامر يرفض النياد لا أي أوامر الله إيش ك... كا إيه ها إذا أردنا أن هلك قريشًا بن إيه إذا أردنا أن هلك قريشًا أمرنا مترفيات بنأمر نم أي ما يسوى إنها جواب. لا إذا أردنا جريت من سطها جابته نحن ما نصنع نجيب نجيب جواب ذا إذا أردنا أن هلك جريه أمرنا بنأمرهم بأي أمر هنا يخلي الأمر كذا مجمل خالف الغرض المقصور في الآيات الثانية لا لا لا قديم أمرنا الجواب قال إذا أردنا أن هلك عنيدا حكم الله على جريه بالهلاك بيبدعه يأمرهم بأي أمر، أمرنا نخليهم مجمل لا نعم نعم. لا باكر. أمرنا مبقى. هم كذا أم. قبلنا قبل الدقائق. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. يحتاجوا يتعوّل أنه أمرناهم بالفزر <تصفيق> ورجع يجود كيف يأمرهم بالفزر؟ قال يعني يمكنهم وقتاك أن نحن أمرناهم ماذا ذكر المحول ما ذكرهم؟ ما ذكرهم؟ مثل الزمخشري قال هنا أمرناه؟ ويقول أمرت <تصفيق> في الكفاسة؟ ويجع يتجاج يتعوّل هكذا، ولا هادي ما أرضي؟ لا، قال أمرناهم بالطاعة قال الزمخشري قال إذا أردنا أنه, أنه هذه القرية أمرنام ترافها بالفساد عززنا خيل وبالفيزك فما زقوا انك بتقول امرته وموافق يعني امره دي بالقام قاعد وهذا كذا والناس حالي لا بشي غير لكن ولادي قامرناه بالطاعه فكذا اللي غير المعنى يعني ذي توافق مع عليه يعني مع الوصول مع أمرنا. ما جاءت جواب اذا بعثنا لا ينقص ولا امرنا لقد نعمت بهذا المكان الذي نعم بهذا المكان الذي نعم بهذا المكان الذي نعم يقول اراد الله هل سمديدة عاد بيزيد لهم اوامر يعني كأن فيذا عصوا دمرهم ولما ظهر الآية هكذا اذا نشتغلنا هل بنبدعنا بذلهم اوامر ان اطاعوا باثرفهم وان اي وهم ما هم طائعين في الواقع وان عصوا دمرهم اذا كان عاملت بجودة ظاهرها ان الاهلاق انها غرض للهم ايه ما قدر كدو هم كدو الظاهر لك ما بيش انها غرض كدا عندك يعني إذا كان الشيء يقول الله إذا جاء به الناس مستدين، وقل حك بنا حكم عليهم بل بال بالدمار بنا عاقب عبد بنزيد لهم أمر كذى هم إذا أردنا أن هالسكريات أمرنا مترا فيها ففسقوا فيها أمرنا قلنا لهم نقدر أمرنا أمر كذى يعني يكلفهم بس ففسقوا فيها يعني هذا المترفين فهنا حق عليها القول فدمرناها تدميرا ايه شنو هو يعني ثاني نمثل يقول والله ام ام هذا جوي انا هنا شين بالواقع الظاهر حتى من قول صح حق عليها القول يعني بقول سابق يعني الناس مفسدين وقدر يشتي يعني اجي نعاجل نعذبهم عب منها بلا مهلك ما بنعاجلهم ما بنعاجلهم لو عد من اللي ماله بنامرهم ان عصوا دمرناهم حتى ولو دا يعني كان الله بيقول يعني والناس يزاجد علمنا يدمش جد وإحنا علمنا ما عد مزاجين عدل نأمرهم يتركوا يترك الأمر واجد ندمم لأن ما ذي ما بيرضى أمرنا قال أمرنا بترا فيها يعنيهم ذي ما بيرضوا ينقدون المتنعمين أصحابه قال ذي يعني كان معم سعة في المال وفي الرزق قوم اكثر من بير هذ لا. لا امرنا مترفي يا يعني مترفين لا نشيب المترفين قال امر ورجع الشغور كل لا لما الامر تمام ما مترفي سهل بيجيبها اوامر من الحين امر المترفين انهم ايه انهم يخرجوا اموال زيادة يعني ما هي أم. <تصفيق> مثلاً إنهم, يعني انهم يكونوا لك الكرية بيصبر نحيه لك الله ما الناس كلهم هل يقول لكي عن الغالب، ماذا ما يبرفون؟ أمرنا مترفيها ففزقوا فيها، فحق عليها ودوله، فدمرناها، فإذنيرها، أصلاً ذا الكلام في استحذير للناس يعني انتبهوا، يعني إذاكم جاء أوامر لا كنت إليه لا كنت آندوها وترفضوها، لأن ربما يترتب عليها إيش. عقوبة عاجلة كان يستحذر لهم إن الله كذا، إذا في شيء لك بدي بها ما أوامر، إذا ما رضيوا فانتبهوا، لا يجب إذا عقدتكم يعني، يجي لكم أوامر وكم اهل من القرون من بعد نوح كيف كان بد من امام من بعد نوح وكفى بربك باذنه عباده خبيرا بصيرا يعني والله عالم باذنه باباده ما يخضى على شيء وبصير يعني هو داري وكيف عاقب عليها وكيف يجاز عليها من كان يريد العائلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يسلاها مثل ام مدهورة كان الناس يعني كان الناس قسمين الناس يشتل عاجلة يشتد الدنيا وان ايش وان ضرت على الاخر يعني ما هم من للدنيا فقط ما بيبالي بالي بالاخر قال هذا اللي يشتد الدنيا ما بنحرمه يعني بنعجل له اللي بدينا حتى وما هو كل واحد يشتد الدنيا بعضهم يعني كان قال به الناس يشتد الدنيا وما هم جاءت ما يشتل الدنيا فقط بعضهم يعني بعضهم يكون هناك له الله هناك من يكون هناك من يكون هناك من من كان يريد من يكون له فيها يكون هناك من يريد هناك من له فيها لا تمام هذا عام من يكون هناك من يكون هناك من يكون من من ما فقال لمن نريده بدل من ايه له لمن نريده بدل من له قال عجلنا له عجلنا لمن نريد هذا مقلب عجلنا, عجلنا, عجلنا قال عجلنا له لمن نريد هو بدل هذا الامر اذا كان قال لي اشتير عجلها بنعجل له يعني الذين نريد منهم ما نشاء اي بدلا يعني بعضهم يعني الذين نريد منهم يعني يشترون ما عمل بن... الله حكمته كذا ان يرزق حتى الصدق بير يقول السورة دي شت الدنيا بير لهم إذا طلبوا حاجة ولا سأور حاجة بيحققها لهم يعني في في حقق بعضهم وبيحقق لبعض ما اشتريا ما بلا ما خلها كذا عام ما تقول بيقول تقول ان ربي بيحقق كل واحد ومش ما اشتري كل واحد قال لا ما ما كذا يعني بيحقق البعض الناس هذي قال لمن نريد وبعض الأشياء قال عجلنا له فيها ما نشاء ثم جعنا له جهنم قال بالنعجل هذه بهناس كثير بيشعور الدنيا وبيحقق لهم ربي في الدنيا أشياء كثير لكن في الجهل بعدها قال ثم جعلنا له جهنم يصلها ورجع بعد جهنم بيجاها وتدخلها مذموم من الناس جمعة مذموم من مدحورة مدحور مهان و... ومطرود العاجل يعني الدنيا الحسن هالعاجلة يعني كأنه يس يس ينعمها العاجلة ورعها لآجلة هذا قال ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن هذه ناس بيطلب الدنيا فقر يعني ولا يبال بالآخرة وقال هذا بنحقق لهم طعفا بنحقق لهم بعض مطالبهم ورجع وجه منهم باي ما هي دار عقوبة بحيث انهذاه عاثن قل الله ما احنا محققين وانحنا بنعاقبه وانحنا فيسبرنا ربهم هالهم ويحدقهم مطالبهم ورجعهم في يوم القيامة عاد يعذبهم يعني به ناس فاسقين ويصبر ويحصلوا على الخير في الدنيا ويستيرتاحوا ويثنأموا يعني بالنسبة للملذات والنعم هذا ما بيحرمهم ربي لكن ما معنى هذا أنه راضي عنهم في ذا سنة الله معهم وفي الآخرة قال له إذنها درع يعني ما هي درع الجزاء جاذين في الدنيا وفي الآخرة قال برجعهم يعذبهم وكذلك ومن أراد الآخرة؟ يعني الجنة، وساعه سعيها فعل لازم لها، ساع سعي يعني السعي اللازم لها وهو، وهو أمي تستجله ويعمل الصالحات، وهو هو مؤمن أيضا، هو مؤمن يعني ما بيفعل العمل إذا ما بي إيمان، وهم من فؤلاء كان سعيهم مشكورا سعيهم مشكور يعني مساب عليه بيسابوا عليه، يعني بيجروا على على عملهم، ما هو ضايق في عملهم، بيجادين إيش في الجنة. قال كلن نمدوا هؤلاء وهاؤلاء من عطايا ربي هيشي يقول لك إن الله بينعم على الناس جمعة كلن نمدوا كل غريغان هذه أراد الأش العاجلة وهذه أراد الأش الآخر كلهم داب بنعطيهم وماهنعطيهم نعطيهم عطاء مستمر كلن نمد بنمد يعني بنزيد رعاية بعد عطاء يعني كلمة ممد ما قال نعطي يعني كلن بن بنجزهم مرة بعد مرة ويقول لنا ما يجري انه هذا الشيء وتستمر كلنا نمده يعني احنا بالنقعة نرده كم خيرات يعني كان نرده نرده مرة بعد مرة بعد مرة هذا من فلمة نمده ها كلنا يعني كل من الغريقان اذي بيطلب الدنيا العاجلة وبس وذي بيطلب الاخرة وبس كلهم قال بلنردهم في الدنيا كلنا نمده هؤلاء وهؤلاء هؤلاء يعني دي طلب, ال... طلب ال... العاجلة وذي طلب الاخرة كلنا نمددها ولا من عطاء ربك من عطاء وما كان عطاء ربك محظورا ما كان عطاء ربك ممنوع من أحد ما بينع من أحد ولا جهة أحد يمنع إذا اراد الله أن يعطي الإنسان سواء وجيد ولا فضل. ما جهة أحد يمنع وذي بيأكل بيتكلم وذي بيرزق وبيجي اكثر أكثر من الناس ولا أقل ما لا شيء ولا, فيها دلالة. ولا فيها دلالة. لا على خيرية ولا على ولا على سوء نفترض قلنا جوا الإنسان مال ولا نعمة ما في هذا على الرجل الخير يعني الصالح ولا في هذا على أيش الصالح كل ما بيسبر جوا مؤمن وجوا صاعد مال ولا جوا أيش ولا جوا مؤمن وجوا فقير وكذلك الفاسق والكافر بيسبر جوا صاح غني وبيسبر جوا أيش فقير ما بيدل على الغناء يعني ما هم مقياس الماء الغناء والفقر والرز ما هم مقياس الأشي حارة الإنسان المقياس هو عمل واضح قال كلنا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك فما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة اكبر درجات واكبر تفضيلا قال ابسر الله بعض الناس على بعض هنا المؤمنين وهم مؤمنين جمع. وأيضا حتى بالنسبة للفساد والكفار ما ترى هذا معه رزق كثير وهذا رزق قليل في الله بفضل يعني هذا الأمر عاد إلى الله وذي بيأجفاف بين الناس فأولًا يعني يكون يرضى واحد بحاله من هذا الكلام يقول يرضى واحد ما هو على الله يعني والله بيجعل هذا الحكمه وبيقدو في خير كل واحد على حاله التي يعيش الإنسان هي خير لكل انسان في الغاء الإنسان ويبس نعوذ لنا أيه إن ربي بايه يختالها الخير، لكن يعني نعرف النبي صبر يقولنا أيه يفضل بفضل الرجل الكفار بفضل بعضهم على بعض والمؤمنين بفضل بعضهم على بعض إذاً الله هو المتحكم وديد يسوي كل شيء إذاً هو قادر يرجع يفضل بين الناس في الآخرة وانفاضلها باتكون أعظم بكثير يفضل بينهم يا بناس أحسن من الناس ما بل الغرب انكم تجد يعني انكم تفاضلها بالنسبة لآخرة بتكون بحسب الأعمال وإذا قالوا وَلَا الْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلَهِ درجاتها أكبر ومن يعني تفاوت كبير فالناس يعني واحد بجو في نعمة زيادة واكسر من واحد أقل وإن كان الله ضمن للناس كلهم من أهل الجنة مثلا إنهم بس نعموا فيها وإنهم معهم جالهم تنقيص وراهي لكن عدم درجات ما بلنبح هنا؟ <تصفيق> هنا إيه هنا يعني تفاضل درجات في الجنة يعني فرق كبير. ما زرعوا يبدوا عمل عمل كثير وعمل الله وخرجت وزيك مبلغ كبير. من كان عمله أكثر من كان طفحيته أكثر يجي له أي درجة أكبر من كان معرفته بالله أكثر في الجنة درجات درجات يعني يعني تفافات كبيرة يعني بواحد له اسمامه يعني. في مكانها عالية أكثر من هذا ما بلنا أدير عجبة في الجنة إن الإنسان كلنا مجي كل واحد راضي ومكتنع ومرتاح ما بي إيش ما بي يجي في غيرة ولا حج ولا ليش ما فلان ولا هذا ليه ومكتنع عند ذات أرفع منه وراضي بهذا الأمر يعني إيه؟ طبيعي عنده نفهم نفسهم بهدرجات في الإيش في الجنة بيجي أكبر يعني فروض أكبر بين الإيش بين الناس ما بنهى ايه؟ يترتبه على الأعمال يقول لكم ان الله مثل ما فكرة الله هو القادر والمتحكم في كل شيء والشركات بيغير يفاضل الناس كيف يجو ذا غني وكيف يجو ذا فتير وقادر على ما يفاضل في الآخرة وقال الله ما أنه الفضل هذا على حسب العمل فسعو يعني كل واحد ايه يعني صلى الدرجة هذه أراضها فالإذا بيقول في الحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى وعليه من قرأ قال ايه؟ اجرأ ورقة اقرأ القرآن وارقع فارقع يعني يفعل كل ما قرأت رفعت عن درجة كل ما قرأت رفعت عن درجة فإن لك بكل درجة جاء حرف عجر حسنات لا أقول ألف لهم ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف ميم حرف وكل ما قرأت انت رفعت من مكانه ده. يعني يعني أي مضمون على كل ما بلذيط والله بأيه ما هو بايه ولا أنت بحاية تحريش حدرق ولا أنت بحاية شيء كل ما تستمت في القراءة كل ما دازت درجة وكذلك باقي الأعمال ما بلديه مثال لكم قال اقرأ ورقة يعني لا تقرأ ما تقرأ بل تقرأ والدرجات ايذن كبيرة ومتفاوتها في الجنة قابل الآخرة أكبر وأكبر الدرجات وأكبر تفضيلة يعني حتى النعمة وذا ما يسوي ما يسوي أسحاب هذه الدرجة العالية أو أسحاب الدرجة هذه أذية أقل منها أكبر في الدرجة وأكبر في التفضيل لا تجعل مع الله لهن آخرة فتبقى مذموما مخضولا. يقول لا تترك هذا الدين وتجعل إلى آخر مع الله فلانتهى أمره. قال نصباب هذا لرسول الله. لا يعني إنك يعني يبقى على هذا الأمر وعرف إنك لو تترك هذا الأمر لنتهي لنتهي ثم جعلك شيء. فتبقى مذموما قال بعض يعني تصير بعض قال يعني تنتهي ما لأنه يعني لأنه يستعمل في الزل يعني ايش في العلو وفي يعني التجني بيقولوا اقعد قال ده لعي مكارم لا ترحل بغيتها وابعد لأنه كانت الطائم الكافي قال اقعد يعني اقعد كذي كأنه ايه لا يعني لا تحاول ترفع درجته قعد يعني كأنك يبقى في مكانة ايش بعض الكتاب يقولوا قعد يعني كأنك ما بتحرك ولا عدك كأنه فرق بين القائم والقاعد قاله فتقعد مذموما مخذولا مذموم يعني يذمه الناس قال حضرم مذم المؤمنين ومخضول ما حد ينفاد يتركه وتقدير ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا قال الله حتم غضا يعني حتم واكد الله تعبدوا الا الله له لا تكون هذا واحد، وبالوالدين الوالدين كأن الآية هي المقصود فيها هو الإحسان إلى الوالدين. كفى الله أن يحسن الإنسان إلى والده. لكن قرنها الله بالاش بالتوحيد. أولاً يعني فيها فائدة أنك تعرف يعني إن هذا الأمر هام جداً. أمر الله قال أمر وحسن بشيء أن لا تهلك به وأن تطيع والده وأن تحسن له والده. فنحن يعني يذرونه في التوحيد فيه رفعة يعني يعني بيان أهمية إيش الإحسان للوالدين هذا من الناحية وأيضا من جهة أخرى فيه بيان إنك إنه إذا أمرك الله أن تحسن إلى والدك فإنك تحسن لكن فيه حدود يعني عدم الشرف وعدم إيش غضاب الله غضاب الله تعبدوا إلا إياها من العبادة يعني ما مأزيت الله ما ت ما فيها شيء، يعني ما فيها يعني يحبروه خبأ أحمر لا تنادل عن شيء حتى للوالدة، ونبهك يعني لا يعني كذي قدر بعضهم كذي إذا طلع فبا ربك بالوالدين إحسانا يعني خلاص قال والله نحسن ولو جاءوا يعني لو أي لا لو عسنا لا قال أنا بدأ الله به استوى عدم العبادة إلا لله لا تعبدوا الا اياه لا تطيعوا إلا هو وتحسينوا إلى والدين ولكن في حدود إنكم ماشي ما تعفوا هذا فائدة هذا داخل أحسينه داخل أحسينه نعم نعم هذا داخل أحسينه ربك قال, قال الله تعبدوا إلا إياه وقبا ربك يعني ايه أن تحسينوا الوالدين إستانا فأن تحسينوا الوالدين إستانا قال وقبا ربك مم. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا إلا يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا لا انا <تصفيق> اقول لك ان تكوني مسؤوليه لانك ستكوني مسؤوليه لك ان تكوني مسؤوليه لك ان تكوني مسؤوليه لك هو تكوني مسؤوليه لك ان تكوني مسؤوليه لك ان تكوني مسؤوليه لك ان تكوني مسؤوليه لك ان يعني مسؤوليه <تصفيق> لا كيلو ان يعني امر ها؟, ها لا صاحب ولا قبا وجو معنا امر هو وامر امر حتى سامر جاء قال جميع لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا مهما ما كان كيف ما كان يعني صغيراً كبيراً مؤمناً فازجاً مجرياً كيف ما ما قال الله ذاهب مؤمناً قال بالوالدين وأطلق يعني فالله أمر بالإحسان إلى الوالدين مهما كانت على بعض الناس يعني أنت بلاجي وأ بعضهم يقولوا هذا ما أد بعضهم مثلاً ذي بيتعلم قليله ولا يو ما أتحان في والده قال إن ما ما هو كذول ما هو كذا يجيل الشخص له واحدة مع أن الله قال يعني عمم الواردين يعني حتى قالوا لهم مشلكه لو كانوا مشلكه أحسن إليهم فخلي يعني فلا يع يتعدى واحد بأن أبوه لا له. ولا إنه إنه أبو الفسق لا يبلغه لأن لا يصل إليه أعطيه ونفع وأحسن إليه لو كان مشلك وق ق غض ربك ونار الجهنم هذا بلاج بالسحر وعدم عباده إلا الله وسوى هذا تسأل الأب لا يقول له ما مبلغ إذا أبيك دو كبير دي لا أحد إحتاج كبير ولا صغير ما ما حدد الله أطلاً وبالوالدين إحساناً ورجع قال لك إما يبلغنا يعني إن إن يبلغ هنا معناه إما هي إن وما زائدة وما زائدة للتوخيد على شرط فالإذا بدت تدخل الله لون التوخيد كيف فعل الشرط قال إن إن يبلغ يعني إما يبلغنا عندك الكبرة أحد ما قال ها إذا إذا كبر واحد عندك واحد منهم قل له لاثنين كبروا حتى الاثنين أو كلاهما قال إيه يبلغ عندك أحدهما أو كلاهما يعني الكبر إذا كبر واحد منهم هو عندك إنه يقول هو عندك يعني حتى ولو يعني لأن الإنسان حجو عنده واصل بعض المرات يجعب حجو عندي واصل في بيتي في مكاني وجعي يعني ما عدا سورة تحمل لحد بعضهم يشتري انه ما عاد يتحمل في ذا الحالة فقالها له عندك وانت مستمر يعني ملاسق له واصل ورجعي اي وانت كبر واحد منهم ولا حتى لهم الاثنين لا تقولها ما جاهدين ما اثنين سوى واحد ولا اثنين اما يبلغ انه ان يبلغ كانني قال ان يبلغ ما بلنا اكده ان يبلغ احدهما او كلاهما عندك الكبر يعني ان يكبر الى حد كبير او كلاهما فلا تقول لهما افن ولا تنارهما يعني افن جبه يعني اخصص هذا الحالف في الواقع هذا الحالف في كل الوقت لو ما هو كبير لا ينبغي يعني ما يصرح انك تبديل متضجر من, من اي حاجة ما بلنى ربما تكون هذا الحالح انت ما يتبروا الوالدين يتعب الانسان زيادة لما يتأفه يعني يجدوه كبير يجدوه كبير ويخرفوا لا لا وقال لا ولا وقال وقال وقال ضايق ذلك يضيق الانسان يحصل يعني الإنسان يعني نهبيق من بعض التصرف والله يتعب والله يتعب ولا يتعب بسرع نجيه الدنيا ويوسخ ويجنت ومعك مكان نظيف وملة ويجعره وذا جاء وقدم بتهم قال المفروض يعني حتى ولو عبدوه في حالة من يعني كبير يعني في حالة يرتع لها قدوه في يعني سن كبيرة قدوه واهبني مثلا بيملة دوانة قدوه بني يتحارق من ماشو قدوه بيصايح قدوه بيعاهل وحتى لو مثلا قلبي اي يعني او ساقدي و ساقف فيه هنا لا تروح تبدي تضجر تبدي انك بجرة نحاية يعني حاول انك ترى الامر انها طبيعية ما بتضجر ولا غير لا تروح تضجر منه ولا تكيشير ولا يعني قال لا تقول لهم ما اوف يعني يعني هي كلمة تفيد التضجر يعني الحين قل اوه احنا هذا يعني لا تقول تيها كلمة اوه احنا تقول اوف ولا اي كلمة تفيد انك ايش انك تجرت انت هذا الام مهما يعني حتى ولو بدوا في حال بل بدلنا يكون لكم تذكر ده الحالة لأنها اكثر ما تكون متعبة بيش يقول لكم لو بلغ الحال ما بلغ فلا تكون تفجر منه قال ايش فلا تكون لهم اوفن ولا تنارهم ولا كنت حارب عليهم وتزجرهم سوي كذا بعض الناس بي عامل مع ابو هذا كبير ولا من الحنجة ابنه يعني صيح علاه وبدل وذا وما لا اقلق عنده انه يعني وفي الواقع انه صدق بيجي قدوم صغير الصغير الكبير الاب الكبير بيجي قدوم الطفل ما عبي يدري ولا عبي وبه وانحنا بقى يسوي غلط لكن ربي يقول لا تتعامل مع هذا التصرفات تروح تسجره من الله تروح تعايش له على لا لو كدو لا بيغلط يعني ما أشت إن ما هو غلط لو بيغلط لو لإن حاله لو كدو في حالة من السين يعني ما عنده جوار يعني بيخلط ولا ما بيوبه ولا لا كنت تعيش كنت انفر فيه لا تعاجله لا تصيح عليه قالك لا ولا تنهره ما لا تقول لهم ما أفصل ولا تنهره ما عاد قال ما جبل كريمة يعني قد يقول بعض تمام ويتحامل على نفسه وكل يسكري البطل لا عدي يتبجر من شيء ولا يروز ولا عاجل على شيء لكن يسكت قال حتى استكت هذا لا كنت عاما بتسكت حاول تكلم معهم بكلام زهره يعني في ساحوه لان تسكت حتى تسكت قد يستعمل الانسان يعني ابدأ يعني غضب اتحانك على واحد وسكت ما عاد يقول وعاد حنجو قد ربي قيدني لا عدا اقول اوف ولا عدا اقول كذا ولا عدا اتسكت وقالوا يسكت وقودوا متحانك على قباك قال ولا حتى قال يعني ولو كنت في هذا حالة تكلم معه بكلام يعني جو حسن كلام لطيف كلام جميل كلام يعني يخليه يرتاح كلام تريح نعم نواجب أيضا نحن يتكلم معه إذن لا تقول لهما أفهم ولا تنهروا ما وقل لهما قولا كريما ويكلم إذن قال كريم يعني كلام لطيف لين لا ترفع صوتك ولا تبدي في التشاؤم ولا تفجر في الكلام ويعني تحاول تظهر انه ما يعني انك مرتاح حتى ولو في الواقع انك يعني متعب الانسان بيتعب صد لكن وان بلغت ما بلغت تحاول لا تظهر اي شيء من اليس من المعاناه لاجل الأجل الأجل الوالدين <تصفيق> بقول لهما قولا كريم قال قال قولوا كريم يعني قول حسن قول يعني كانه قول الجول ذي باي اي ذي باي ريحة اي يعني اتكلم مع بكلام يعني يراقبه ويرتاح له واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياي صغيره هنا بيقولوا اخفض لهما جناح الذل يعني تواضع لهم الى اشد التواضع واصغع لهم وهنا في الواقع ان عبر الله بجناح يعني حتى كان لوبج جناح هذا قلبك كذا قذى يبيل نفذه سبله فالظاهر معنى هذا الكلام ان الله أراد انك يكون بين بين على بين له يعني حين يقول لك يعني يمثله بالجناح يعني لو بجناح لدل كنت جناح هذا انك تكون تقول به فضلها ما جناح ذبل يعني تقول به يبيل كأنه يجعل على والانقياد والانقياد له أمر يعني واضح له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 نعم ادعوا من, من الرحمه الله اكثر من, من, من الرحمه ادعو نعم نعم يعني يعني يعني إلى جناعة لهما جناعة من الرحمه وقل رب كما وقل رب بالرحمه وبالصراح كان كمان ربياني صغيرة لأنه لأنه وفحامك ليش إلا أنهم ما ربك صغير التربية يعني مع صغار بي يتحملوا أشياء عايز يعني يتحملوا أنت حين جينت بالأذى يقول جي واحد بيوسخ زدوانه في سراوي وجاءهم على طول يبدلوا له يقوم أثناء مثل في مبخور يقومون الأثناء مثلا يعني إذا جاء له مرض ولا جاء في ولا والله هي يوم عليه يعني بي يعني بيتعبهم بيجوا بدي لاحظن بيجوا بدي الوالد والوالدين وال انه يمرض ولا يمرض يعني تضحية لاحد كبير بيجوا بدهم يمرض يمرض ولا يمرض الاكل ال ال الأكل الأكل بيجوا الاكل يشيلوا الأكل الفضل وده رائح الأكل يقدمه في كل شيء يعني بيجوا تضحية واسماء كبير ومعانا هو رئاسة فأنت المفروض قال انك إنك تدري ووأنت يعني وحتى ما الإنسان مجازر هذا الله فعل إنسان ما فعل فأنت ما فعلوا هذا إذن إذن افعلهم يعني كل خير ولا تنهرهم ولا تزيرهم وذعيلهم. شو ذعيلهم كيف معهم؟ لهم تجارة ولا؟ إيه ما بلاي كت... ما بلا ما بلايداع مش كين بس. إيه إيه. ما إذا مبلغ إجراءه إذا يعني لعبة اسمه إذا ما بس بس عليها. ما ون... في الدنيا في الله جيل من وجمعنا ما إذا الله إبراهيم لا عمو استغفر الله حكم الله على واحد بانه ينم لا الله حكم على جهنم ما لا ما في ما بده يحكم على اذا بده يحكم على ماذا لكن جا يقول ربى ما. يقول ربى ما صغيرة. كانت حالة. إيه ربى ربى ربى ربى ربى ربى ربى ربى ربى ربى ربى ربى ربى ربى ربى ربى ربى كانوا ربى ربى ربى ربى ربى ربى ربى ربى يعني ايه يعني ايه كما يرباني مثل ما رباني فاجادهم واحفظهم مسوي لهم كذا تستشعر تستشعر الحاله دي وقتها يعني مش فيها معنى التعليل الله كما يعني مثل والله تعليل تعليل الجلاش يقول كما تعليل الله يعني ما ما الكلام ده احنا ارحمهم يقول رب يلحمه الماء كمان رب يعني صغيرة فيه. هذا الحين عبي حاجة انه واحد بيحاول يحاول واحد انه يرضي ابوه ولا امه بكل ما يستطيع والاب ولا الامة ما هي الضعية مثل حين جوا يعني وقد جو جوا واحد جوا ما بيحين فيه ولا قليل والأب يجوه اي آه إنه مابه مثله الطاع فهذا يعني يتحمل واحد درباء يعني ولو, يعني ولو مثلا ما بيرضاه بشي منك ولا ما بيرتاع بشي منك ولا ما بيرتاع بشي حاول ترضيه بدي تستطيع وتحمل وقول الاجر الأجر ما هو منه الأجر هو من ربنا وربه داري فلذا قال بعدها ربكم أعلم بما في نفوذكم وداري معاملتكم يعني إنك إن بهذه المعاملة وبكل افعالك قفتك بهذه الاهتمام وبتنفي اوامر لله واحترام الأب فما هو ظاهر بجي لك الأجر العظيم وإن الاضرار الإضرار ولا يتمحك ولا يرحيال ولا يتحيل ولا شيء فالله أدرى يعني سواء يعني أحسن او أو أسأتنت وما هو نافع إن الأب يرضى عليك فالظاهرات يعني عاد ربي قبل كل شيء هو داري وش نيتك وش عملك نحن جابها بعد هذه الآية بعد آية الوالدين ربكم أعلم بما في انفسكم وطبعاً ده صالح على كل شيء يعني كل الأعمال الله هو الأعلم بما في النفوس يعني ما لا يغفيك شيء ما هو ضائع عليك شيء سواء دروا الناس ما دروا وقاموا الناس عليك ولا قاموا معاك ادرينا ذي ايش ما هو ضائع عليك شيء عند الله وادرينا على حسبايش العمل حقك وعلى على حسب نيته قال ربكم عالم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان الأوابن غفورا إذا أنتوا صالحين كيف كان إن الله كان الأوابن غفورا أنجب معنا هو بيغفر قال الذي بيتوبر خلي ما هو صالح خلي ما هو صالح يعني فو فو أكثر يعني هو بيسامح حتى النبي بيغفر له الكثير من الذي كثير يعني بيقصو يتوبر وآتد القرباء حقه هو المسكينة وابن السديلي ولا تبذل تذيبه والله معناه انه ان الإن الانسان يجي منه حفوات. يعني مع, الـ مع, الـ مع الوالدين ان يكون يرجع في كل حالة ويصلح إذا في كل حالة يعني كان إن شاء رح أن الإنسان بيحتاج منا كسور في كل إتباع يصلح الإنسان الأخطاء دي يجي منه ويسوق إليها فإن الله يو أي إن الله إن كان الأوابين غفورا يعني بيغفر للأوابين يعني يديبي يكسره ليش الرجوع إليه والإنبك كل ما قال بعضهم كل ما أخطأوا غيره هذا الأوابين بعضهم فترى كذا. فرق بين الإحسان و إيه الحمد. طاعة بجي ما الإحسان, الإحسان ما بجي وعلي... يعني تشتري اختيار الشخص بيجي منك ما هو ما هو جزاء لا ما هو الإحسان ما ما الإنسان يعني يعني, يعني على صالح بس الإحسان للوالدين بعضهم بيسمها المقصود الطاعة في شيء حتى الان يحسن المعامله يعني ويقدمهم ويخدمهم كل يعني يعني وجماله لا يعني يعطيهم يقدمهم يخدمهم كله لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ويعطي لا في لا لا لا لا لا لا لا لا لا لو جال معناه الإحسان بكل شيء على العطاء تفسد، قدمة، تحترم، في كل شيء. أمر الله. نعم. قال وآتي ذا القربا حقه هو المسكين. قال ما هذا ما أمر الله ب بالإحسان للوالدين وبعطاءهم يعني داخل قال آتي ذا القربا. يعني الأقارب. وهم لهم حق أيضاً الإنسان يعطيهم إذا كان يعني مستطيع وهم غير يعني ما يعني عادلين. والمسكينة وابن السبيل كذلك. بعد بيقول لا تلاحظ يعني بيقولوا آتى من طربة حد هو. يعني يعني لا يعني ان تدري نشيله من ربي ما هو منك. يعني فلا تحاول تتمنى ولا تتح تحصل على مقابل هذا الشيء له. ما بلقى أنه رسالة معك وصله له. عندك الرباح حقه المسكين وابن السبيل؟ لا عمن أن يكون مال ولا ما المال. عندك الرباح حقه هو المسكين وابن السبيل مسكين أحب وابن أحب السبيل بحاجة المال عادة. ما لكن في نزل عادي اللي حاجة هنا إلى المال. ولا تبذر سبذيرة نعم قال ولا تبذر سبذيرة في الإنفاق. بقي معنا في هذا القربة حقه هذا التفسير الظاهر انه قريب فهنه قالوا يعني في الواية الكثيرة في كتبها للسنة انه بعد ما نزلت هذه الآية ان رسول الله عليه وآله وسلم دعا فاطمة وعطاها فجأ فن ندرت هذه الآية فانها يعني حق لها فسروا بعض مآتي حقهم يعني من الغنيمة لانهم نصيب في الغنايم وبيع يعني الخميس؟ أغلب من قرضا أنعم من بعضنا إن إن بايسبر على واحد معناه عام من الجماعة ستيح حدق هذا حتى يعني فدخل فلذا الرسول أعطاه لأن حدقهم وما قال أكارب له لا أرسل أبو أبا خالد زوجي لا إش إنه أعطش يعني إنه حدق الرسول الله ده يقول قال أجي لا يقول ما قال له قلت أنهم بعضهم عمّا مهابي قلت للإمام الزيئي المسماء الجادات البرهان بصاحب القرآن كذلك أسيد القربة يعني اشتي أهل البيت فسرى بأهل البيت لأن الحادثة ندرت كذا أن الرسول أعطاه صادمه فجف قال هذا الرسول وكل من قال هي أسيد القربة حدهم يعني يعطيهم حدهم من العيش من الغنائم والخمس يعني من الخمس فسرى بأهل وفي رواية كثير ما هي رواية قال ولا تبذر تبذيرها ولا يبذر الإنسان بالمال يعطي الناس يعطي قال الأقالب والمساكين ولا يبذر واحد تبذير قالوا معنا لا يبذر يعني لا تكون التبذير بكم شيئا تبذير المال إما أن توفق المال في حاجة ما تفعل قلت الحين تجيب ضيف واحد وقلت وقلت مدري كم زبايح ورجعت المين بها هذا كبير، يعني إضاءة على المال، هذا الأمر المعنوي، إضاءة على المال لا ولا. ما أمر ما بعجل سمين ما قلت لك. هذا لا ما قال سمين ما لا لا نعم ما ان له هذا هو هو هو هو هو هو هو بعضهم هو هو هو هو هو هو هو هو هو اللي هو جسم الباقي ولا هو هو هو هو هو هذا هو هو هو هو هو هو هو هو هو وارجع بعد الولي مهير يعني الكمامة مرة, مره مقطع فيديو بجابا جو أربعين طبقة وخمسين طبقة رد فوقها لحم بيقول بها في حتى الكمامة بذلك يرجموا هنا يعني إضاعة المال في حاجة ما تنفع ما تنفع لذلك بسنفع سهل ولو رأى الله يعني دجور هذا معنى الأول إضاعة المال يعني كأنه حدر المال كذا يعني قالوا كان واحد كأن الإنسان ويستحضر النعمة ما بيحين فيها. ما بيقرر انها نعمة ومن الله يهتم بها الحالة الثانية في التبذير انه ينفق في معطية انه ينفق أن المال في معطية هذا من التبذير لو هو شيء بسيط هذا ايضا من التبذير اذا قالنا الله عن التبذير هل تبدل تبذيره ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين يعني التبذير ما هو حاجة يعني ما هو حاجة بسيطة فأنه ما بيبعلها إلا إذا هو واحد يعني إذا واحد طبع السيء يعني الحين يقول ماذا عندك أخوي الشيطان يعني الشيطان يعني تأمده من الضفات الشيطان لا يعني ما بالنسبة للعطاء قالوا ما بيسي تذبه لا حاجة أمر الله بها إلا إذا بدوا فيأتي إلى النهل جعيب ما دام المنهي يعني العطاء الأعضاء والكرم ما بي بيقولون إن الله يعني حفظ العضاء أو الكرم لكن إلى حالة يعني يعني لا تصل إلى حالة رجع ترى قلب الناس وسأل وشيله الحجوق هم كذي يعني بعض جيله مثلا المبلغ وراح وتسمه ذا وظهر ثاني يوم يق بيطلب له ويجي ين ويصرر ويجا ركي وقام مثلا إذا إذا منيح لما ذي ذي بيصرفه ورجع يعرض نفسه للمواقف ما ما تربى الله هذا من يعني هذا العطاء لكن إذا إنت باتت دي يعني وتستطيع تتحمل الحالة اللي تتحملها مهما يعني تحمل الحالة وتستمر عليها وتبغى يعني ما يحصل ما يحصل من قرض هذا شيء يعني ما بعده. ده كذي يصدره كدليلها. إيه يعني مثل مثل يعني بيقول يعني لأن إحنا الحين بنفكر. أمسر الناس كيف يمدحوا حاتم إنهم يجيء مدريكم أمور والله يعني قبل يجي واحد لا وهذا مدريكم والناس يمدحون كلهم يمدحون الكرم والكرم ولا لكن كمأ جاء أخوك؟ لا يصدق بسيارة النجم يمد ت... يعني من التلفزيون ما غلانت فيه كله مش ما له ليش ما له مع الكرم؟ يعني في الصرب بأشياء إحنا بنمدح على الكرم وأشياء بنذم عليها. فش وال الكرم الكرم الممدوح يعني عطاء، ولا ولا يتصل إلى حالة يعني إيه... الله إلا تصل إلى حالة نسي نفسك ولا نفسك، ولا تأخذ الحظ يعني يعني ولا لا. إذا أنت تستر هو أحسن. ما فل... و... ما حصل من قبل استغرق ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويسيما ويسيما ما معمله ورأى وصدقوك مدحم ربي وامر عيدي عظيم لكن احنا لو يسوي ابنه كناك متعاجلة ماذا نعم مهم عقلا وارجع ترعيش يعني يشين فردك بين الأمران فقالوا يعني أمر يعني أمر يعني دقيق الفرد قالوا المراد إذا الكرم بيجو ممدع إذا كان الإنسان بيستطيعه يعني يعني <تصفيق> يعني يرضع بعد يوم ما هو يصل الى حاله ونعرف بالله يجي سيرم بالمالدين او جوغد تجي والله من عنده ويحري هذا يجل عليه ودير من عنده ربي اه و... و... فما قال في ادي سيرم هذا يعني مو ما قال ولا تتاكل ولا ايه اه ولا تبتتاكل هذا بعد ما لهم الناس هذا ذي بيجي وبيطلب الناس ما يجي يتاكل فيه وش ماله بترجع ولا تيجي على يعني إنك ما تلبث هنا إذن إيه قال إنما قال إنما الذين كانوا إخوان الشياطين بريشين نا نوصف يعني في هذا مبالغ ما ذمة تبدي لأن إخوان الشياطين بدي يقول إخوان الشياطين يعني إذا أنت يعني مستبق معرفي هذا خذله لكن أنا أقول إن أتباقي على ثانى فيني جعله أقوى الشياطين يعني ثانى في يعني النفسية وشخصيته ما هذا يعني ما هي طبيعي يعني فيها تمر زيادة يعني كأنه من جنس الشيطان إذا أخوي شيطان بذل الحين الحين يقولون أنه أخوه فلان إذا هو جيد بني واحد أنه أخوه فلان لأنه يعني أنه في التعادل تلاءه في التشابة لكن حين جواب أخوه فتر يورديس جار واحد لأنه يعني كان في التشابة بينه فجري إن هذا التصرف يعني ما هو لا يبث عن إنسان هائيا وإنه هذا فأنا ما بدنا منيش نختار الشيطان يعني تَبْدِلُ لا الشيطان من ناحية ما هو إلا إنما عرفت لا الشيطان إذا سورة استقبلها الشيطان يعني بيعصي بيعصي ربي قال هو يعني نمشي الشيطان بيعصي ربي قال ما بي ما بي يعني الأرنيع بيستحقرها بيستحقر نعمة الله هذه نعمة الله عليه بيعصي فأنت يعني تزوي مثله كذا تبقى فيه معصية جاونت مثل الشيطان حين يستعمل إيه؟ حيني يحاول إنه يكعون معصية وحين الله في مثل حين الله <تصفيق> هو كان كفور يعني ما يعني ما بي عن النعمة بيكفر النعمة هذا بيعصي. يقول نفسها في الواقع بتعصي بهذا يعني بالتبدئ إنك في على حسب المعنى إنك في معصية وانه بتنبقى في يعني في بيع يعني بدون فائدة فهمنا يعني بإهدار المال وما ايضا منه يعني بإهدار المال كذا يلا هنا صورة الإسراء آية 28 285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 ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يشرف في القتل. إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ عاشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوه الكيل إذا كلتم وزنوا بالقصات المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقه ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والبؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي بالأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروا سيئة نافع سيئه عندكما ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتنقى في جهنم نلوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يديدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما تقولون إذا لابتعوا إلى ذي العرش سبيلا كما تقولون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 وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مسمورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك بالقرآن وحده ولوا على أجبارهم نفورا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 وقالوا ااذا كنا عظاما ورفاكا انا لمبعوثون خلقا جديدا ملكون حجاره او حديدا او خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم اول مره فسينغضون اليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبستم إلا قليلا فقل لإباده يقول لفيه أحسن إن الشيطان ينزع بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم ان يشاء يرحمكم او ان يشاء يعذبكم وما ارسلناك عليهم وفيلا وربك, وربك اعلم بمن في السماوات والارض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض واتينا داود زبورا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 وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم أَوْ أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك بكتاب مصطورا قال الله تعالى وإما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك عبدالله والمشيطان الرئيس والله الرحيم اللهم صلي وسلم على محمد وعلى آية نتكلم عن الإحسان إلى الوالدين وقال وآكذ القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذل تبيرا إن المبذلين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه سفورا وإما تغرضن عنهم يعني عن هؤلاء السابقين وذكرهم القربى والمساكين وابن السبيل واين تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا اما يعني إن ان شرطيه وما زائده يعني وإن تعرض عنهم يعني كانه قال اذا ما معك وش تديهم وعرف عنهم يعني ما يعني ما معك يعني ما تعطيهم وإن تعرض عنهم ولم تعطيهم يعني والسبب في ذلك ابتغاء رحمة من ربك تعرف مبتغي يعني وتبتغي رحمة يعني رزق من الله تترك الجاب عليهم ولا تترك الإعطاء من منتظرا ايه إن الله يلقاك ورجع ايه ورجع سابلهم تعرض عنهم ابتغاء رحمة من رب كثر فقل لهم ما يثور إذا كشي تترك الإعطاء لهم ولما يجي لك مال فلا تره يعني ايشي يعني يعني يعني ولكنهم يقولون انهم يقولون ت يقولون تستهز... تستهز... يعني يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم ما انهم يقولون لهم يعني يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم كلام انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون يعني يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم الله انهم يقولون انهم الله انهم ولا انهم يقولون انهم يقولون وهذا انها بتحصل احيانا عندما ايش لان الانسان بيمل احيانا في يوم ما جيهوها نفسيته ما هي طبيعية وجاء واحد واتحانك في نقلبه والله بيجوا بخيرات بيكددوا ويكددوا زيادة وما يتحارق واحد فان الله بيقول يعني انك ايش نبهنا انك لا تقلب من بل, بل بل ولا تبجرهم قول لهم قولا ما يسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى ولا تبصها. وينما تعرض أن عنه بسقاء رحمة من ربك. ما بلا كان تعرض عن ما معناه إنك تكشفهم ولا. معناه عنهم يعني ما تعطيهم إذا ما أعطينتم برادهم إذا ما تبلهم شيء. وان ما مثلا تشتري من يعني من ربك. ربك, ربك. قولا إذا ما ما بدل عرض يعني, يعني إيه؟ إذا حصل هذا لا يرد عليهم, لا عليهم تمام بشي عنهم فقول لهم كذا وش يعني لا فعلهم دل لا بلاي شي لان يعرض عنهم ما يبالي بهم ولا يكفي بهم ولا مينو. تمام ماذي الله كأنه ما تعطيهم تعرض عنهم يعنك تتركهم بلا عضا وإما قال وإن تعرض وإن تعرض عنهم <تصفيق> <تصفيق> يعني وإذا إذا لم تستطع أن تعطيهم شيء يعني إذا ما أعطيه شيء وما أنت مريع لما أجيه لك فقل لهم قول يعني فلاسه إيش ولو أنت مريع لما لم أمعك شيء وأنه برجع يهبك ربي وتديهم فإيش قولك لهم ما يزور كلام لين بحيث ما يزورهم لا شيء يعني إما كنت قبل قبل وآتي حقه أهذا تخليه لو يعني لو الظاهر يعني على الواجب الظاهر لا الواجب ولا على غير الواجب يهمن دو. ولا تجعل يدك مغلولة إلى ندك ولا تبتطها كل البسط فتبعد ملومة محسورة يعني نبه الله ان يكون إنسان وسط لا يكون من ال... يعني يديه بخيل وجحيح ما بي يعني ما بي ينفق لا على أهله ولا, ولا على الناس ولا يعطي شيء فالنفقه في العطاء بيجوب بخيل قال قال لا تكون مثل هذا لأنه مثل هذا بيعيش حره يعني بيتعذر في الواجه ما بيتهنأ ولا بيرتاح ولا الناس يعني بيكرهوه ويملوا منه حذر الله أن يكون واحد من هذا الشخص قالوا اللي بيفعل كذا بيتعجل من صدق اللي بيتبقى خاله بيتعجل من صدق بجمعة مال واللال لا يفتدر وتجعله يترك نفسه ويحرم نفسه من أشياء كثيرة. يقول لا يقول لا. ما هو لا يملك ما هو جاكل كذا. الحجيو محروم. يعني بعيش حياة الفقرة. قال البخيل بيستعجل فرق. قال لا تجعل يدك مغلولة إلى عنك. هذا كناية. أصل معنى مغلولة يعني مقيده في عنده. يعني مربوطها هنا ما يعني من الحجيو واحد يعني كناية عن عدم العطاء. ما يسند دي ولا هاي. لا تكون جنت كذا ما يكون تلفق ولا تعطي ولا شيء. هذا تناه عن البخل وش لا تبسطها كل البصر ولا كنت اي يعني انصح يعني يقول لا تجعل ايديكم مغلوله ما يصير لاكم تربطها ما حد يربط ايدي ليش الاراضي لاكم ايش ما كنتكم لا كنت بخيل لانك بتنه عن البخيل بان ايده مربوطه في يعني يعني انا بخيل يقولوا هذا المعنى ولا تبسطها كل البصر قال مرات متداكل يعني تمسك كل ما معك ورجع ايه قالوا فتصبح ايه ملوما ولا تبسطها كل البسطي وتقعد ملوما محسورة فتصبح ملوم يلوم الناس جمعاه يلومك مثلا انك ضيعت ايه انك ضيعت وانه وحلا دعت بغير شيء ومعام ايه وكيف ورجع دحين حاين ومحتاج ولا عدد رأوا منين حتى قالوا حتى من اللام ايضا ان ما بيحتى الناس جمعهم يعني يلوموا واحد حتى لو عطهم باجي يجي له ناس يقولوا ما بلدها ناس ما هم حقهم يعني ايش خبجها في غير مكانها وكان الدها فلان وفلان وناس يقولوا يعني دي يعني في انفسهم علي شيرنا مدها مدها مدها فلان ومدها فلان يعني ايش ما ما حصل على الرفعة والله مدري ايش بل يلوموا هالناس واستنسوفة وفتلنا هذا قلنا هذا دي بيمفكر لما قال الان دي بيمفكر لما نحدي بقام في بحاجته هو من يقول لا لا نقول له لما تجي بالون نقول لك لا اني حيل مع لا عاد بيروح الناس عاد كل يعني محصور يعني يعني بيقول تعب قال محصور يعني منهك ملووماً محصورة يعني منهك من لك ايه يعني من لك المال منهك لأنه قال إن المال يعني بي... يعني اهه مثل, ما... مثل القوة إذا جاء في الإنسان القوة وإنساء يعني ومشى مثلا تحرك ولا زار ولا اشتغل ولا لا لما انساء القوة يقول حسر أو حسر هذا الإنسان فقال هكذا لك المال يجيه مثل القوة إذا معاه واحد مال ووجد إنساء علىه يعني بانتهى هو بيحطها فقال محسور يعني فأنه منتهي لاجل لايج خلوه من المال او لأجل يعني لايج نفاد مال <تصفيق> <تصفيق> نعم فلا كل البصق فتقعد مَلُومًا مَحْسُورًا إذا نتوسط كل الإنسان وحده لاج هو بي ي ما يبديه شيء ولا ينضب شيء ولا يجيه وقال ايش بينضب كل شيء ولا يجيه ايش هو هو من يحتاج يعوله يعني يستقروا ويستاجوا إلى الناس في حالة هذه هو وسط بتقولنا لكم بالنسبة لأن عادة يعني ما بيتحمل الإنسان ما بيتحمل الإنسان الفقر بيستاج ويرجع يرجع إلى الناس والناس تهوج أهلك ويعني من تعوله إلى الناس وجا وصلت انت إلى يعني ضربه إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا قال لكن اتخيل واحد ولا تنيم فيش واحد المال وأرجع قال لأن الله هو ذي يرزق الرزق هو من الله فلا خل... تخلي الحاجة دي يعني تترك أشياء أنت محتاج ولا عائلتك محتاج يعني من تعولك محتاج لها ولا تترك ناس محتاجين دياذة ويقول أنك لا ت... تفتقر يقول إن الله باه رزقه دي بيرجوك ودي بأيش ولي بقسم الأرزاق إن ربك يبصد الرزق لمن يشاء ويبقل. هو ودي قال بيبصد الرزق بيدي يعني هذا الأمور إلى... إلى الله يبصد الرزق يعني يرزق من يشاء الرزق كثير يا بده يعني يعطيها 10 رزق كبير ويقدره ويقدر لي يشاي ما هيش يعني ايش يقدر يضيق كاني انا على قدر ما يجوا بالله شيء بسيط شيء حاجه بسيطه ويقدر والله رزق يجون من الله بي ايه فمن المفروض انك اذا لا كنت لا كنت بخل والله الله بيرزق لكن كذلك لا كنت لا تذرف لان ربنا قال يعني بعضهم عنده نيذات اجعلها مال يكون بيضربك كله وعندهم قال لا قال لأك اليوم يقولوا يدي حسن كذا ياهور جع قال انا بايس بريو ربي بي هبلك يعني هبلك مال يعني بايس جدك عجر ايام فردك حتى عجر ايام من تجي جيز انتو قاعدت انتا في ايام وقاعدت كيف في قال. في انت فيك ولكن رزقك ربي إذا ي يعني والله عالم نبات لك بعدها يعني إن المفروض على الاقتصاد إن الإنسان يكتساف وي يعمل يعني لا يبذر ولا أي لاكم يبذر يعني يترك تبني فالله بيبرد رزق يعني وحين رزقك تدري انك يعني تحاول إنك تكون وسط لا تبذر ولا أي ولا إن الله يرفض الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان إباده خبيرا مثيرا. فالما <تصفيق> لا ما هو إلا أنه حني البقساء أو في إسراءة فالما هي الحال على ما قلنا بس إذا هو برجاء يشتاج ويضطر وذا هو فلا هذا باقي يباقي أثن بايدخل فالإسراء ده باقي يضطر إلى الآخرين وإنه باقي يشتر ولا يضطر إلى أحد فلا في حاجة يعني من يعني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 إيه إن ما بي قلنا هداه باي سائلة قلنا على كميرة المؤمنين قال الله فلها يطعمون الطعام على حبهم مسكينا ويا في من عذراء بيجو طعامه الطعام حق جماديلا يأكله ونبغى قال جل إن إمرأة زينة إن جيب عدوك اللي يكسه ولا و... يعني مرتاح ما هم أي... يعني ما مضطرين إلى أحد ولا لجين إلى أحد ولا يسرو كميه سهل هذا أيدي ويسبر وعادي والأمور طبيعي هذا يعني من أحسن الأشياء. شاركوا <تصفيق> لنا لكم من ذلباب وهو أيضا تراه قالوا إنه قالوا إن ببكرمنه أخلاق ما بي يعني ما ما بحب لدرهم الدنماركي.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 حين تجيه كله وانتو بعيد قال وعامل له هذا وإذا كذلك يوم لا. لا. لا. لا. لا. لا. ما يخليهم بغير شيء عليه ها قال لكن لحين قال آخر حزم الآية قال, قال إن ربك يرسل رزق لمن يشاء ويكبر إنه كان بعباده خبيرا بطيرا يعني إن الله خبير بعباده عباده وبطير ما إيش معنى ما يعني خبير فن داري بهمي وبأحوالا وسد يناسبا ماشي خبير فن يعني خبير كم معام ومنهزيه غني ومنهزيه لأنه وذيب يرزق قال يبصد ويقدر لكن خبير بالعباد يعني هو داري بأجي بحالة حتى أن في ح يعني في المكان المناسب وي وي في المكان المناسب. اللي قلنا لكم يعني إذا حيني ينعم الله على إنسان قد يكون النعمة يعني الصلاح الإنسان هذا في النعمة. وحيني يضيق الله الرزق على إنسان قد يوحي صلاحه بيضيق. وبيصب في كثير من الناس لكن ما ب ما بيرض الناس ما بده. ولا بيرض يعني حيني يو قد يوحي يجون أعمال. ما عده داري ولا عده يعني أشياء ما يشوه باي يشغل ويروح ويجيه ويعني أنت يضايق أمره ولو يقعد أشياء بغير شنا من يقرأه ويستم ويزياءه ويتقرب إلى الله أكثر ويعمل أكثر يوجد أحسن كأن الله فيه يختار الإنسان الأحسن له الأقرب إله إله إله إله إله الصلاة أحسن شيء إله إله إله الصلاة لا يعني مثلا دار واحد يجعلها مال باي محي حيقول لا باي خذب فقلوا أحسن لا أجي لهم المال وضيق عليهم إنه جاء النهجاجة على المال فأي يمسعه بأي يسوي كذا وبأي وما هو هم على في دينه فقلوا أحسن لك أيش يعني, يعني, يعني يعطي لهم المال فأي. إذن أن الله ما بيحط الرزق إلا هو دارم فيه مطرح على الإنسان سواء ضيق يعني وستعبذك لأنه في لأن صالح الإنسان ولا ضيق لأنه في صالح الإنسان هذا إنه قال إنه يعني بيضسط ويرزق يبدأ يعني بيرزق الكثير ويقلل على ناس ليش قال إنه علّق إنه كان بعباده خبيرا وداري خبير بهم وداري بك يعني بكل شيء عنهم طبائعهم عمه وكيف كيف بيأثر بهم الرزق ما أو عدم وأيضا بصير خبير عارف بصير يعني بيحط الشيء على أي متدارب أي المناسب وبيحط يعني التصرف المناسب ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاقنا نحن نرزقهم وإياهم. كان المشركين بيكتلوا على البنات إذا جاء الواحد بنت يقول ما هي نافع ذهن ما هي لا حق دخل مال ولا دخل هي ما بلا بات أكل ودك أحضوا يعني جاءت مجهدنا يعني ايه بات أكل من المال يعني إذا أحدهم يخشوا الظدر بعضهم بيخشى الظدر بعض يقول ما بلا بنات بقى يكحطوا وما همزبري الواحد شيء ما بلا باكل على واحد أليم فقال الله لاكن كني قلت الواحد قال إيش يقول لك الله ان الله تضمن الرزق للناس وضمن الاولاد قال لا تقتلوا اولادكم خشيه ان يعني خشيه لا هي الفقر ولا لا بعضهم يجري لا بعضهم يجري الفقر بعضهم يجري يعني يعني يعني الضجر يعني الضجر يعني نعم لا الضجر قالت الكل أولادهم خشيت أن لا نحن نرزقهم صح ما قالوا البنات بس صح بعد الأولاد البنات والأولاد هنا يعني في دلوقتي في دلوقتي قال أنا كنت أبسلهم خشيت الفقر وال حاجة قال نرزقهم وإياهم رزقهم. الله في بار باجي نحن نرزقهم وإياهم فراز يعني ذحين إن طبعا هذا لكن انت بواحد انه لا يكون خاف من الرزق انه هدى جاء له هذا باحن فالرزق قل اوه من العذيب يرزق انه لا انه لا انه بيسبر الامور هو على فلسفة الامور هو اذا فهم الامور والله على نفس فهمة للامور حاول يتفهم هذا الامر ويدري قلنا الله يرزق قلنا يرزق بي... قلنا يختار على المصلحة قلنا الله يخلي له حاج يعني مثلا احنا بيرزقنا ربي على طول لو بدك هم لا بدك ما همه واحد ويضيق ويجاء ورزي هاي ما بلادي يضيق أطر يعني بساعدنا بساعد قالها قال ولا تقتلوا أولادهم خشياتهم لكن نحن نرزقهم إياه وينا بدأ بالأولاد يعني ان رزقهم يعني, بي يعني لهم هم يعني ان الله بيجي رزق ذنب يزيد الرزق نرزقهم وإياهم إن قتلهم كانت كثة كبيرة قتلهم قال خط يعني مع السياحة أو ذنب الخط يعني الدم مفرق بين الخط والخطأ والخط. الخطأ هو ضد السواب لكنه غير تعمل قد يكون لكن الخط ما بيحصل لا بتعمل الخط ما بيحصل إلا إنه نوع من الخطأ بيحصلوا لأجب بتعمل فقالوا ميفسروا بالذنب الدم. ذنب قال كبير <تصفيق> لا ما يعني حتى تقلل الأولاد بالنسبه لجل الرزق الله هو اللي يتولى بيرزقه فالتالي الرسول صلى الله عليه وعلى آله أنا بالتكاثر يعني تزاوجي تكاثر, تكاثر فأني مباهيم ومكاثرهم دكم الأمم يعني حز على هذا الأمر لكن مسألة مسألة تانية خير مكاثر ال... يعني أنهم أكثر يعني أنهم أكثر يعني أنهم من المسائل الأمم حز على التكاثر على التكاثر يعني لاكن إذا هنا بالنسبة يعني لهذا العائلة لاكن يترك واحد هذا الأمر إلى بذل لكن ما جالس تاني إلى جاب التربية احسنهم هذا ما هو المفروض يراعي واحد ما هو جمع على أدرجه هالما في يسري يسنبهم ولا يسنبهم ولا يعلمهم ولا ي... هذا ماذا ما هو يعني مطلوب يعني المفروض إنه يعني على حد من يقوم بتربيتهم ويحسن تربيتهم وي... ويعلمهم يعني ما هو مطلوب التكاثر بحيث إن إذا هو بيؤدي إليه التكثير بهم مع أي استطيع نحنجهم كل ثانية واجه ما عادي يسروا ما أبلغ بي في الولد وفترة ثانية بالشارع عادة يعني عادة ما عادة <تصفيق> <تصفيق> لكن هنا بالنسبة للآية نستفيد من أنه لا يكون يسرق واحد الأولاد اللي قد يخاف مرزق مهما وجاء المرزق الله يبعث رزقهم مثل ما قال ذلك لا يبتلون راضح قال الله تعالى قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ايضا نهى الله عن مقاربة الزنا ما نهى قال عن ابتكاب الزنا أو لا تزنوا عن مقاربة والمقاربة هل كيف ما هو هناك ججر ولا بيت ولا حاجة مجسمة تقرب ولا تبعد تقرب منها ما يعني مسافة هذا مج يعني هو فعل لا تقرب منه إذا المفرد قال المراد لا, لا, لا تقرب يعني لا تقرب الزنا لا شيء يعني لا تفعل الأفعال هذه قريبة منه تقرب من الزنا يعني لا تفعل الأفعال ما فيها للزنا يعني مثلا النظر النظر إلى إلى المحرمات مثلا العيش الخ الخلوة غير محرم هذا يعني أشياء تقرب من الزنا، مثلاً يعني, يعني هذا الحل وهو اللي المش مع المرأة الأجنبية والاستلابها، الإختلاط الكثير دي، الكثرة يعني الكلام يعني تن يعني إزدواج الكلام دي فيها، نحن نتكلموها مع الأجنبية وسوابح حد ولا ما بحد وكلام بيجماله داعي فيها يعني ما ما لا أي حاجة، بالصح مثل إزدواج الكلام دي هم محتاج له. وفي شروط محددة وفيش جفاف ولا يجبها أي كلام زيادة ولا يجبها ضحف ولا دفاس ولا يعني نفات ولا يجب ما بالقدر الغازم يعني حتى المطلوب حين قالت لا حين قالت ولا يخضعنا بالقول كان كل مهم وراح جاب ولا يخضعنا بالقول لكن يجيوا كلامهم ولين يجيوا كلامهم ناجف يجيوا الكلام ناجف ما يجي يعني إيه ردها والله حتى في يعني الأخلاقه بيجي المطلوبه أن الإنسان يتكلم لا لا يجي يسوي المرات كذا لأن لأن به الناس بيجوا مرضى لا يسمع يقول أنا هذا كذا ولا قدي كذا ولا مخيف عليه ولا قدي تبت في المطلوب يوكلام الناس على حسب الحاجة فقط يسوي كذا بس هنا إذا إذا هذه أنها عن مقاربة الزنا يعني عن كل ما يقرب من الزنا هذا نهي منها عن الزنا في الواقع هنا نهى عن مقاربة لا تقربوا الزنا يعني كأنه نهي نص في القرآن عن مقاربة الزنا مقاربة الزنا هي الأشياء اللي تقرب للزنا الزنا إذن هذه الأشياء النظر إلى المحرمات هذه تقرب للزنا الزنا ال قلنا على على الخلوة بغير المحرم الاختلاط هذا زايد المخالطة هذي ايضا النظر في هذه الأشيء، يعني النظر في هذا بالصور والأشياء والأشياء والمقاطع خلي بعد يدخل في هذا، لأن هذه السيرة في الإنسان، السيرة تقويها جور لماي، يعني يبدوا محتاج إلى إيش؟ إنه يمارس هذا الظاهرة، فالله نهى عن مجاربها يعني بنص قرآن، يعني إذا يدخل إذن الأشياء هذه تقرض من الدنيا كلها، ولا تقربوا من إنه كان فاحشة الزنا ما هو شيء قال فاحشة والفاحش يعني في زاد في القبر فاحشة المعصية في زاد في القبر إنه كان فاحشة وزاء كبيرة يعني وما أسوأه كأنك كان. وما أسوأه من طريق إن الإنسان يشتغل في هذا الطريق لأنه طريق يؤدي بالإنسان إلى جهنم والطريق يعني وحتى الرسالة أنظمنا حتى النبي يؤثر على الإنسان حتى قالوا في الدنيا يذهب بالبهاو يذهب بال يعني كثير يعني بالنعمة يعني عندما يرتكب الإنسان هذا قال حتى في حتى أعيش من نظر الإنسان يتأثر أعيش بهذا الفاحشة ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق أيضا قال وزعيش ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يثرت في القتل ان كان من صوره ايضا نهى عن قتل النفس لا تقتل قتل الناس لان النفس حرم الله قتلها لا تقتل النفس التي حرم الله لكن يعني ايش اذا هناك يعني يعني اباح الله قتل النفس في يعني في عدة مسائل او عده شروط اذا مثلا اذا كان مرتد مثلا او اذا كان كافر يعني محارب أو اذا كان يعني او كان قدر تخب جريمة في اخي ويحد عليها مثل حين ياجي يرتكب جريمه الزنا وهو هي وهو مصال او يجوب بتقتل نفس بغير حق وعند يعني قريب اهلك فهنا ما عاد من الاشياء المحرم قتلها فالقتل النفس دي حرم الله قتلها قال الله قال لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق حتى ان بيقولوا الا بالحق يعني لكن بالحق يعني من قتلها المجدد. ايه لكن بالحد يعني إذا هو بالحد سهل مثل هذا انت, انت ما ايه مثل حين تنتكم القريبة الشي ما استثناء من النفس المحرمة لأن في لأنك إذا انتكم تنتم القريبة وقتلت انت, انت, انت القاتب هنا ما هي نفس حرم الله قاتلها ما قتلت نفس حرم الله حتى يسلميها ايه ايه الله معنوم ايه الله معنوم لاش نحن نش على كن. لا دكتور النفس الذي حرم الله إجاب بالحد يعني لكن إجاب حد جاب دكتور لكن إجاب حد دكتور النفس ما ما من النفس الذي حرم الله ما اذا قد حد ما حد ما حد داخل في التعين إذا حلو هالشي استثناء من كذب.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 لا يقتل مثلاً إلا الجانب إذا قتل الولية القريبة ذي باسر مثلاً يقولوا، تجعلنا لك حق الاقتصاص لكن بلا إسراف بلا تعدي بلا تجاوز مثل ما كان الكثير يفعله يعني ما لك حق لا تقتل القاتل القاتل ما لك حق انك تقتل غير القاتل <تصفيق> هذا وحده <تصفيق> لا تروح تقتل غيره كذلك لا تروح تعرف الغيره يعني مالك حق الله فيه مالك كذلك انك مالك حق الله هو يعني لا بعد ما ضايق قله يقتله قدرانه بعد ما يعني ما معنى باقول شيء يعني عيب انه ما بلاقي قتل واحد ما هو انه ندري وش طيب يقولو يقتل مدري كيف وشو تقصد يعني تمام كل اللي يدخل الاثراف لأن الإسراف تجاوزت الحد بينه الحج الحد ما تخرج عن الحد حين تدع يعني حين تدع تدع تبتل واحد ها؟ ما قالوا إذا كتل يعني ما لك حق انك تتمكن من ان يعني من ان تتمكن من ان تتمكن من ان تتمكن من ان تتمكن من ان تتمكن من ان تتمكن من ان ايه من <ترجمة نفسك> ان لا من <ترجمة نفسك> ان <يعني> قال <ترجمة نفسك> <ترجمة نفسك> ايه إيه فإذا يعني قال إذا نفسه يعني نفسه بنفس. <تصفيق> لا وقال ما قلت له نظرة ما فقد جعلنا لوليه سلطان يعني اللي جعلنا للسلطان خذه إذا لعدي لا يرثي رفع القصر ولا يشجع وزير الحد لا يرثي القصر إنه كان من صرا أيضا عدي يقول إنه كان من صرا قد نصرنا نصرنا بهذا الشيء بأن إحنا أبحنا لهذا الأمر وبأن نحن أيضاً جعلنا في حكم أن الإمام يضم أهل يعني الإمام يعني يجب الله على الإمام أن يسعى في تطبيق الحكم في تطبيق القصاص إذا طلب هذا القريب يساعده يعني هناك قد نصر أهي نصر الله بهذا الأمر وأيضاً بيقول عجب الشي نصر شيء النصر المعنوي من, من الله إن القاتل, إن القاتل بيجو فيه قوة أقوام من المكتوب يعني أقوام من ما هو قاتل ولي الدم بيجو فيه قوة أكثر من القاتل القاتل بيجو بيجو فيه خوف من, الأهل. من الأولى الدم والمك... ولي الدم بيجو فيه جرأة وعزم فإن العزمة فيه بيجي أكثر فيه من الحالات حدوها إذن من النصرة ولا تقربوا مال يتين إلا بالذي هي أحسن حتى لو أهده وأوّه بالأهدي إن الأهدي كان مسؤولا كذلك منها عن مجارب مال يتين وضع إستماع مال يتين يعني لا يعني في التحرر لا يضربها لكن قال ولا تقربوا مال يتين فلذا حين يقول لا تقربوا ما قال يعني يفهم منه أنه ولا يشوفها ولا هي ولا حتى يستعملها لي لا تقربها ما قال لا يأكلها لا تاخذها كثيرا الا بالتي هي احسن الا بالحاجه التي تنفع سهل والحاجه التي تنفع مثلا تريد تشتغل في اموال يتيم شغل هذا سهل اقربها يعني هي مع اراضي سهل هاد من يزرعها ويشتغلها وحبسها لا تقول لا تقرب لان هذه هي احسن حتى ايضا قالوا بالنسبه لك أنت محتاج ويعني انت يعني باموال بيصبر انك تعمل وتشتعل بها ويجي لك ايش اجرتك تجي <تصفيق> يقول لك ايش تأكل بالمعروف يعني على ما هو تتعب يعني <تصفيق> لا يخليك ايش ما يعني ما لو يقول الله العادي يضربوها قال يا طب يتجنبوا خلاص يعني يعني تشكك ورجع يتركوا الفقير خلاص جي عاده يتين فقير وما قال ما عايش ما عايش تين يعني قال غلا ولا يضربوها لك لا يجي ايش يتعب نفسه وعلى الجهيرة تكمع قال الله إلا أحسن يعني إلا الشيء دي ينفع. سهل وفي آخر قال زهله لو أكيد أنت من ماله لأنه يعني كان مقابل عمله أشتمن انت خللي نعم فلا تقربوا من اليتيم الا بلغه احسن حتى لا يبلغها جده وكما بلغ جده عاش يرجع الدين سلمه او يعني هن يبلغ الله هن يبلغه لا يبلغه القبيع يعني جده إذا أبلغوه هو لا لما لما يبلغ الضحر هو يعني يعني أنه يعني طبيعي ما جاء مريض الله يعني يجيب بعضهم يجيب يعني ما هو طبيعي ما هو يجيب فيه خلل بيضي عموال ثلاثة جه فالله أوفو بالأهد إن العهد كان مشغولا يعني حدث على الوفاء بالأهد سواء عهد إلى أهد لله بأن يضيعه للإنسان ولا يعصيه أو عهد للإمام بأنه بيعة ولا ينكسل العهد وأيضا ولا عهد أي إنسان أوفو بالأهد إن العهد كان مسؤولا يعني بيسالوا يعني مطلب بيطلبوا منها يعني الوفاءه مسؤوله يعني بده مسؤول يعني مطلوب منه مطلوب العادي يعني مطلوب الوفاءه قالوا ما بالدنيا ولا يعني في الدنيا بيقالوا الناس يلا جاك ما بده وعد انت وفي بوعده الناس يلا يوفي هذا بيقولوا يعني ليش ما يوفي بوعده ومش عارف ويجي عليه لا بدون هذا كلام جديد يعني لأنه ذكر عدة مواضيع ذلك بشرط مساعي تغييرها الآن نعدها يعني ما هي مرضاه. لا. واو. وأوّه كيل إذا كيلتم وزنوا بالقصتات المستدين ذلك خير واحسن مسايرة. قال أوّه كيل إذا كيلتم. لاكن باعتنت لا بالكيل أو الوزن. فوسي. لكن لا عليه. وأوّه كيل وزنوا بالقصطاط، القصطاط قالوا ميزان كان من احسن الموازين قصطاط هو احسن الموازين كان بيقصوا بها لكن القصطاط، هو آلة، القصطاط آلة في الوزن ولكن ربما كانت آلة بذلك الوقت، آلة معينة، جيه احسن الآلة وأيضا قال القصطاط في هذه الآلة، جيه مستقيم جيه موزن حالة يعني لأن ديسبر الكلاعب في الآلة مثلاً إذا هي أعلى الميزان جديد لا يميله وإذا هم ميزان جديد في يعيار العيار جو سهل. لأنه لأن هذا عيننا فيه صبر يبوا ميزان وجوه ضخم ي وجو يعني ميزان باهم يروي يغير فلا في المعيار يغير في الأوزان بحيث إن كل نت فعلى كل وزن نقص وأشياء قليلة ما تبين إنك وأشياء قليلة راسو يبينه كيف حدث؟ ربما الأوزان لكن شيء عندي بدنا نتعاربين على وزن معين يبقى إذا نتعارى إنه منك كيلو فعال لي كيلو عندنا لا رح ندفع ان ما حين أبي بعضاً كيلو ما بدي ذنين كيلو يجي يقول يحسبها الثلاثمين فيه وجاء أقل <تصفيق> وهذا يقول له في كل شيء ولا المعاير ولا الآلات هذا يعني شامل في كل شيء شامل حتى في كل الأشياء حتى في يعني في الآلات مثل حقه المضخات مثل حقه عدادات الكهرباء مثل يعني عدادات اللي تحسب هذا الترمبات الذي يجب أبوظهار حقه المحطات طعفاً دير ينقص ظهر رفض اللجر والذي عبد يجب يرجع من يوم الجمعه يقول لك له اي اي اي اي اي اي يعني اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي فقال يعني اسمها عن اي اي قال اي اي اي هذا اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي كان وستعمل آلة وزنو بالقسطاس استعمل آلة في جيدة وأيضا الآلة هذا لا يجب فيها تلعب مستقيم قسطاس مستقيم يعني تأنف بمكان مستقيم يعني لا يجب فيه ميلان ولا يجب يعني إذا آلة صالحة ولا يجب فيها أي تلاعب ما هي إفاء عن هو يساوي هو اللي يجيد عليك لا إفاء يعني يساوي يساوي ما بلنا بصر صلوات الله عليه على آله قال جرني وارجح يعني كان كنت واحد راحة قليلة فلاذا حبيه زيده قليلة جرني أسر قال إننا قاله وأوفوك إلا إذا كنتم مزينوا بالقسطات المستجن ذلك خير قالت له ذا أفضل لكم أفضل لكم توفي أكاد يعني حتى لا في الدنيا لا ننشي مسأسها في الدنيا أختلف في الدنيا في التجارة في التجارة كما واحد يعني يعني أمين وموظب يعني بي كما به واحد بيبيع يعني بصد ولا بيزيد ولا يعني ما ينقف على واحد ولا يزيد بيجي الناس يقبلوا علىه ويرتبع انه إلى كثير من الناس يضرب يقبلوا علىه وقالها ايه؟ ايه هلها يعني بدل ما يبيع ديها خمسة كيلو ولا خمسين كيلو ويجي فيها ينقف ديها قال رابا يبيع قال ميتكيروا والله خمدين يتكيروا جاء لها ربعش كلمتاك ولا بشي ايه, ايه ولا احتى ينكف فقال هو افضل لكم افضل لكم في المعاملة افضل لكم بالزب في الدنيا انتم بتطلب الارزاب هو افضل لكم انكم ايه شوفوا ايه احسن لكم بالمعامله ذلك خير واحسن التأويل هو معالف التأويل يعني المآل هو في المآل في المقال برجع ايش عدبه يجي الإنسان يعني ايش يعني ما هو ايش ما اخذ على هذا او بايش لم واحد من الايش ما الاسم نعم يعني في واحسنوا ما نعم يعني بذلنا مصير إذا عندك خير يعني كان التأويل يعني في الأخير التأويل اربع احتنوا تأويل يعني برجع فالعادبه باجوا احسن ومزاكت إذا عندك تهلا بدوال خير انه خير رخ يعني ما لك يعني الناس باي يقبلوا عليك وباي يجي در عليك الدر والارباح وعاد التأو والمعارب نكون احسن يعني من يقبل احسن ومصيرا قال ولا تكفو ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفعادة كل اولئك كان عنه مسؤولا هنا حذر الله من انه واحد يتبع شيء ما هو داردة وهذا تشمل انك تعمل بحاجة ما تداري بها ما بلاك هذه عشوائي ما معك ما بدها تدرين وتشمل ايضا الاخبار فين كنت اسمع خبر وتصدقه ما تدري وكيفه ما بتتأكد انه منه ولا درنجه وتصدقه وتروح وتعمل به وتروح تنشره ما يدخل لا تقفو ما ليس لك بيه لا كنت إذا كأنك هذانك متأكد من الشيء بتركه يقفوا واحد كأنه يسير وراء أطلت كلام كذا يكتفي الأذر الأذر كذا يعني لأن الإنسان يعني لا تشيء تذهب إلى طريق إلى جهة هدف معين فلا تروح إلا بشيء يوصلك إلى هذا الجهة لا تروح مع واحد من مداري وينبا يصل حاجة إذن لا تكفو ما ليس لك به علم بما يوصلك إلى النتيجة اللي اذي ما يوصلك الى يعني خليك في هذا الطريق لا لا تتبع اي واحد ما تتبع لا شيء بدون معلوم لك انه بيوصلك الى الهدف يعني لا كنت تتبع شيء يعني حتى المفروض انك تبدا الى على عادتها لا كنت تتبع اي حاجة ما انت عالم بانها بتوصلك الى اذا فلا اعمل لا كنت يروح واحد يعمل العمل الا هو داري انه فايت انه جيت هذا العمل ويداري موافق من هذا العمل اللي بان قلنا لهم بيت خرب قال لا كنت يعتمد على قول ولا ينقول قول إلا هو جار النفس ولا تستن من واحد ما هو زي هيك هو زي هيك ولا نزل واحد ما داروشوا على ولا تقتلوا النفس قالوا بده يدخل بهذا التقني يعني قالوا بدي يعني ايه بتتبعوا ما له كلام بي قال يعني بنب الله من بدي تتبعوا ما له كلام بي هذه بيشبقوا آباءهم في عباد السلاخنة يشبقوا هم يسيروا مثلاً، فعنا يعني منهلين حذروا من هذا الأمر حتى قالوا في الواقع إن باي يدخل يعني تجلي ذناء في الأشياء الفرعية ما بل إن دليل آه، والله بيقول لاكن شيء تزير في طريق الله انت متأكد منه كأنه بيقول كذا لا تدخل في طريق ولا في عمل الله انت متأكد إن بايك توصلك إلى طريق النجاة لا تكبو مال لك في علم والله في دين نجم إن السمع والبصر والفواعدة كل أولئك كان عنه سورة. بجاء يسأل عنها السب أي هذا تسمعها؟ بجاء يسأل عنها ليش سمع إلى هذا؟ ليش سمع إلى هذا؟ سمع إلى هذا حرام ولا سمع إلى هذا المنكر؟ فايسأل عن الس يعني كل الجوارح الظاهر. البصر ليش نقول إلى هذا الشيء المحرم بس يسأل عنه. هو ناية تمام لا انا انه لا, لا لا ما كذا عندك لان لا رفتق لكن يعني في ايش طريق من داري شو انك يعني انه قدي يوضي بقصلك لك لا, لا يعني عن السماع الى هذا وعن التمع الى هذا فانتبه الان تمام الشيء لا أيهم ما ولكن إن اشينه برجع يسأل ربي في كل يعني كل وسائلك كل جوارحك بتحاسب على كل في علمها فلا تروح تتس تسلك أي عمل ولا ت تدخل في أي عمل إلا وأنت داري النصح لأن بايز يعني دار فقط نسمع عن الأشياء من دار ما أنها يجلس معلها جات إيش فتكون حرام وجعت عاقب عليها تسأل عنها فتسأل ليش تمأت إلى كذا ليش فعلت كذا كذلك البصر ليش نظرت إلى هذا وليش فعلت كذا كذلك الفؤاد يعني ليش عزمت على هذا الفعل وليش درنت انت انك تسوي كذا وليش اخترت انت كان الفؤاد هنا المراتب يقول لنا القلب وبعضهم يقول ها، بعضهم يقول محلف القلب يعني مركز القلب أن المكان هذه هي العقل هذه خاص بالعقل هذه هي الإدراك فإذا هذي بيت ركبه ثاني يسأل بي ليش لأنه ليش در هذا ليش در أنت هذا ليش توينت هذا يعني على كذا نعم كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مراحة إنك لن تخرج الأرض ولن تبلغ الجبال طولا قال أيضا لا يمشي الإنسان يتكبر على النفس ممكن بسوها. ممكن بسوها الموكل راح ثاني والله ما ادري انا اصلا او بابا ما ما هذا لا. لا ما محمول, محمول لا عنه كان أمه المسؤولة الإنسان كان إيه كان, كان... إيه في مسؤولة هو ضمير عد على, على, على الإنسان نعم نعم يعني كله كان مكلف مسؤولا عنه وذيه جميل وذيه الظاهر ترجع ربي عن السم وعن البصر وعن الرجل وعن الرجل وعن الياد وعن كل يعني عن المذكر عن المذكر قال ما عندك نجوت تقدم عدة أشياء في الحين تقدم عدة أشياء يكبر على قمة يعني يعني عن المذكر فلا تمشي في الأرض مرحًا إنك لن تخرج الأرض ولن تبلغ الجبال ترى قال ولا ولكن يسير واحد يتبختر وعندهم قدوة وشو مدرية وشو ويتكبر مشى تتفبر وإعجاب بنفسه وعند الموندينه كامل ونعديه نفس ولا واتبر عنه هاذه قال لا لا تفعل هذا الأمر ما انت شيء ما انت لا يعني حتى أنك إنسان صغير ولا وتأثيرك ضعيف ما اجهدك قال ما انت قوي عندك تسير دول قال ما انت خاضر للأرض ما اجهدك انت يعني انت ضعيف ولا انت صغير حتى, حتى صغير ما انت كبير مثل الجبال ولا تلحتي نفسه على اندريوا يت تبخر يعني يتكبر يعني حتى أنت كان حجمه فو بوته ما هي يعني ضعيفة فلأجل ولا تروح تبخر وتكبر على اه تكبر وتتج تتجد تكت... إنه قدام سامر قدام سمنج ما عندي نقص شيء وأن الناس ما همشي قال إيش إنك لن تخرج الارض ما جات قال لا تخرج الأرض من شيء يعني فا إيه ولا نتبلق الجبال ولا ده دل... يسمى في ال يعني شيء يعني زوجين تبلق ما جاهك لتقدر الارض بالدحش ولا جاهك لتقدر الارض ولا جاهك ولا انت بتقول مثل ليش يعني حتى انت في هذا العالم يعني صغير قوتك نعم لا انت الارض ولا انت جبل ولا طول ولا ما ما هو جاي انت يعني يعني صغير وضعيف ولا ليش تركت تستكبر ها كل ذلك كانت سيئه عند ربك المسروع كل هذه الاشياء مذكوره يعني أش هذي نهى عن الشر هذه نهى ما أريد طلبها كل ذلك كان سيئة يعني ايش معطية مكرها عند الله وإذا هي مكرها عند الله في أي أمر ايش يعني ايش إنها يعني باطل كل البطلان معك فيه مجال ايش يكون يعني أن يكون ايش حد كل ذلك كان سيئة عند ربك مكرها مكروه عند الله كل هذه الأشياء ذي حذر الله تقرأ الدين قتل الناس أكل ماليتين يعني كل يعني بيعيدوا إلى النواهي إلى المنهيات هي هذا السادية حتى بيجراء حرص باجوفة قال كل ذلك كان سيئه سيئه يعني سيء المذكور يعني ذلك يعني مذكور في رحل السادية كان سيئه يعني السيء من الأن في أشياء ما يسيء فيها عوامل فيها بالوالدين إحسانه ما فيها وأشد أرباحه ما هي سيئة كلها، إذا بيقولوا يعني سيء ال السيء من الأشي يعني المحرم سواء منيات عنه هي عنده هي سيء يعني هي مكروه عند الله يعني هي يعني مكروه عند الله يعني باطله. أه لما تيجي انه كان عند ربك مكروها يعني انه ربي بيكرهه وانت المفروض انه اذا ربي يكره شيء فلا تسع لا تجرب له المي ذلك مما اوحى اليك ربك من الحكمه هذه الاشياء من ما اوحى اليك ربك من الحكمه حكمه الاشياء هذه هي تنفع الانسان لتكون يعني ستكون في الإنسان يعني تكون بمزرعه الانسان وتجنبها يعني الضرر هذا دي في حكمة بالتصرط الحكيم دي في فعل الإنسان فهذه الأشياء فيها حكمه من الله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى وتلقى في جهنم ملومة مدحورة عاد ونبه على التوحيد لأنه أهم شيء قال لا تجعل مع الله إلها آخر يعني لا تعبد معها شيء آخر لأنك إذا بعد هذا فتلقى في جهنم باي تتصل يعني في ايه فأخلى جهنم ملوماً بايلوم كل المؤمنين كل الصالحين ومدعورة يعني ما أدح ما بلا يعني مدحور منبوذ يعني أي مطرد أَفَ أَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِيْنَا وَاتَّحَذَ مِنَا الْمَلَائِكَةِ إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوَىً عَظِيمًا هذا استنكار على يعني على أهل المجركين مكة وقرأي يعني يقولون أن الملائكة بنات الله قال منتوا اصفاكم ربكم يعني ما بلا لكم ما الابناء ولما ربي يجي لها اناث ولما انتم ما يعني ما ربي ما ابولها ذكور ابولها اناث بنات هذه مشكله لكن ابولها اناث وما ابول شيء يعني قال منتوا بهذا يعني منتو الذكور يعني الذكور ما بلا لكم منتو ما قلت يعني أصفاكم يعني ما جلبهم الناس يعني أنتم يعني أنتم من أنتم لكم دخور والله ما الله ما شيء من يعني الحصول على ما لكم بس ولما رب لا شيء ما أبلغ الناس كلهم فأصفاكم ربكم بالبنينة. يعني يعني لكم هذا لكم بس وما ربي ما شيء واتخذ من الملائكة إنا إنكم لا تقولون بولا عظيمة. يعني عظيم في الفعش وفي الأج يعني بيقول يعني الحصول على الأبناء ما هو لا خاص بكم. يعني ما يعني ما ربي ما هو سب رجل شيء أبناء. ما معنى حنده ما الله خاص بكم. ما معنى ولا جلد ما معنى مناس. ليش بيجيله معنى الناس بس. يعني إني هالحصول على بنائسية لأن ما جعلوا الله لا بنات بس وهم قم عليهم بق أيش بكور كذا وش ما من شو خصكم بهذا الشيء لأنكم أبناء ما ربي هو ما ينشي شيء أسركم يعني خصكم خفكم بيج بدين واتخذ من الملائكة فينا له وما من لا إنس من الملائكة إنكم لا تقولون كبر عظيم أطول العظيم في الوضع بالنسبة إلي الله لكن عجبي ايضا هو يعني نتبتهم الى الله هذا يعني اكبر جريو حين ينسبوهن من ابناء لله لأنه تنضيح من اهل يعني من دير الله ثانيا حين يكونوا ينسبوه شيء هم بيستعروا منه وياهد يعني هم بيستحوه منه ويشاء يعني يعتبرونه زرمة ينسبوه الى الله يعني الشيء دي هو منقر يجعله لله الشيء اللي ما يرضيهم يجعلون لنا هذا أيضا في استنكار عليهم ثالثا الملائكة حتى الملائكة يجعلون لنا هذا الشيء يجعلونهم إنس ما هم دارنوش طيب الغير كذا وفوت الجن يجعلهم يحكم عليهم هذا الغض؟ ها؟ أرهن الملائكة ولا هي ما الواحد عليهم نعم مايا قال إنكم لا تقولون كولا عظيما قال ولقد صرفنا في هذا القران قال يعني زائد منكر زائد في الإنكار يقول يعني عبجاء واضح إنها يعني منكر زائد لا مو مشكلة خطيرة. نعم. ولقد صرحنا في هذا القرآن بيدذكره وما يزيدهم إلا نفر. قال الله بيجزمنا نواعلهم. بيعلم إنتبه ويرجعوا. بيدكروا لهم إن الناس إذا سفروا يرضيكم. ما نفع به. بيدكروا لهم إن الناس إذا ما رضوا يعذبهم. ما نفع به. بيدكروا لهم إن يسبروا يبلش جنة. ما نفع يعني بنوع الله أسالب كثيرة يعني ترقبهم في الجنة وترقبهم في في الدنيا وتحذيرهم من العقوبة العائلة وتحذيرهم من العقوبة العائلة في الآخرة وذكر الأدلة على يعني أن الله يرزقهم وينعم عليهم وذكر أدلة إن, هذه فال... أن غير الله ما جاهد يسبر شيء ولا يمكن يعني يفعل أي شيء كل يعني نقلم كل الأدلة الوسائل ونغير لجنة ماذا يلهم يذكروا ويرجعوا الى حد لكن ما بالله زادوا زادوا نفوره وهروبه يعني السنكة لأنه في الواقع الإنسان إذا يعني يكفي في الواقع شيء من الأدلة والانسان يجي البي يشتي عرف والإنسان الذي ما يشتي عرف إذا جتنت ما بالله ما يصحانه ما يشتي يعني كان يعني كل ما يتكلم جنت بيضيب ما عندي شيء ما مع خلاص ما هو راضي ما هو راضي ما عنديش ما بلا بتكلم بشيء وضاغ منه ويبيت منه ما دي ما جرى كي يسوي فهو كان يرد عليه ما بلا بيزيد ورجع يزيد انكار وزيد تحجر وزيد عناد وقال هذا ذابه قال <سؤال package> <كال> وما يزيدهم الا نذورا باذن الله بي يعني من رحمه الله نجينا واعلم كل يعني هذا الاثاث في الايه يعني في الصوره هذه قلت لك انا ادري كما صرفنا اذا نوحنا وغيرنا في هذا القراني ليزكروا وما يزيدهم الا نذورا قل لو كان معه الهه كما تقولون اذا لبثوا الى عرش سبيلا قالوا بيقولون ان مع الهه وهي هذه الافنام ولا بعضهم يقول ملائكه ولا بعضهم كلنا على حسب الآلاتي لكن بيقولوا إنها مشأنها أنها تقرّف من الله والله هو الخالق هو الكثير يعني لكن هذه الملاك كانت تقرّف من الله يعني بيعتبدوا الحتّادة بيعتبدوا أنها ملّو كغلّة والنواضي خلطها <تصفيق> إيه قال كان بيلبّه وكان حميل لبّه بيقولوا لبّيك لا شريك لك إن لا شريك هو لك تملكه هو ماما ملك. يعني يقول لك كذا لبيك لا شريك لك ان شريك لك الله شريك لك تملكه الله يقول لك تملكه الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله على ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول يعني ان ربي يعني لك ان الله يقول إلى الله والله هو المتحكم قال لا بس تدعون لهم آلهة كما تدعون تقربكم إلى الله إنها هي يعني هي بس تقربكم إنها هي من تقرب قل لو كان معه آلهة كما تقولون يعني تقربكم إلى الله إذا لم تغوا هذا هذه تعبدون لو, لو صدق ربكم منهم من يروح يبتغي إلى الله تقولي تقربوه الآلهة إذن لبزقوا إلى الأرح في سبيله أنهم من يروحون يسلكون طريق الآيت والطريقة اللي بانفعهم ويتقربوا إلى ربي من حاولوا يسعوا إلى آيت إلى يرضي ربي وينتغلوا ما جاء هذا الأنبياء ما لو ذكر عنه يعني لا بالناس ب بيطرد من الله إنه يخ إنه ينزعه كل من يغرض لا بأشياء بتعبدها ما تردوا ما أشياء تكرر من الله فالله هذا الأشياء صدق ما تكرر ولا بس يعني يعني بس من الله يجب ان يكون هناك افضل من الله يجب ان من الله يجب ان يكون هناك الرسول. من الله إلى ان العرش هناك افضل من الله يجب ان يكون هناك افضل من من الله يجب الله يجب ان من من على طريقه الرسول الله لبتغوا ترى بل... <تصفيق> بقال... <تصفيق> <تصفيق> بقال... ي... <تصفيق> الى العجز بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا يتعارفوا. بلا بلا بلا بلا يبتغوا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا على ما بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا يعني بلا بلا <تصفيق> يعني لا, بشي لا لا به لا ستجد ان يكون هناك افضل من اجل ان من اجل ان يكون هناك افضل من اجل الله يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون إلى ذي العرف اجل ان يكون هناك افضل من اجل من اجل ان يكون الله نحو لا لا بتعوه بس كان يعني, يعني جعلهم مجرة العدلاء ايه قد يعبدوهم عندهم باي ترقهم الى ربهم ونم بيسوه قال سبحانه وتعالى عما يقولون عبوا كبيرة قال سبحانهم ونجدهم عن ايش عن هذا عما يقولون سبحانه وتعالى هو فوق ما يقولون بكثير تعظم عن هذا الام تعالى عما يقولون علوا كبير تعالى عنه فوق هذا الأمر وتنزه عنه وقال تعالى علوا كبير يعني بعيد جدا من هذا الأشياء. من ما يقولون يعني إن النسبه امر بعيد ومستحيل عليه على الله يسبح له السماوات تسجع والارض ومنهم يعني كل شيء بيخضع له يسبح له يعني بيخضع له يخضع له بذل وبنزهه أنت سبح في الواقع هو التنزه لأن شيء بب بي يعني بيدل إذا تسبح هنا بالجبل يعني يقول الجبل بيسبح ربي يعني بيسلق على أن الله قادر وأنه عظيم وأنه إيش يعني أنه لا يعني يعني يعني بيدلك على صلاة الله كل الأشياء بتدلك على الله على أن إيش مزدهم شبه المخلوقين ولا يمكن أن يكون مثل أيش مثل المخلوقين فقال يسبح له السماوات السماوات في نفسها الطبقات الثبت والعرض نفس الأرض وما فيه في في ما لي في بالارض ولا بالسماوات عقلا وغرم ترى عقلا وغرم ما شي ما من هي ما هي من انا هذا لكن معنى التسبيح هذا يدل ان نفسه تسبح الله يعني انه بيقول على ايش على عظمه الله ها؟ سبحان السماوات والسماء والأرض ومن؟ ها من؟ ومن فيها يعني كلها تسب يعني بتذل إذا معنى إن هذه الأشياء كل السماوات والأرض ودي فيها من بشر وملائكة يعني ما في أدي في الأرض والسماوات من بشر ملائكة وجميع كل مخلوقات كلها بسبع الله يعني بتنزله عن أن يكون له ولد منين بتنزله بالجلاله؟ حتى الإنسان ينزه بالدلالة حسن يعني يدل على أن الله لا يمكن أن يكون في شيء المخروض وأنه منزه عن الولد وعن العيشة الآله تمام ما بشي مداوة تسيبه الله ما غير تغيبه ما قفته من تمام تمام إذا تعلب ولا بيسانوا هني جنبه. هني جنبه. هني جنبه. هني جنبه. هني ما هني جنبه. هني جنبه. هني جنبه. هني هم بيدلوا على, على أن الله يعني دل عليهم يدل على الله منزه عن استخدام يعني عن وعن اتخاذ الأبناء. <تصفيق> قال ولكن قال وإن من شيء إلا يسبه بحمد ولا بشيء إلا هو يسبه بحمده. يعني بيدل إلا ينزه. ولكن لا, ولكن لا تفقهون التسبيحون قال لكن ايه قال ما يعني ما بتنتفقه ولا كل شيء الله لكن ما بتأمنوا ما آه. إه؟ يعني على انهم يعني انهم ما ام عن على عن ما بنفقه تسبيح هذالعشيه ما ما رضي المشركين ما رضي المشركين بيقولون العلم على الله أبنى يا حبيب محمد ولا المشركين بيعمل دولة ثنان ايه وكل شيء قال بيدلهم على أنه ما بالله إله واحد اصطاب لكن لا تفقهون ولا نعم وإن من جيهم يعني ولا يوجد شيء ولا يوجد شيء ومن شيء هنا نافيها ومن يعني لا شيء زاد عن من شيء إلا يسبه بهمدي ولا كلا تفجؤن إنه كان حليما غفور ما بل إن الله كان حليم غفور ولا المفروض إنه عاجل بالعجوبة مع كل شيء قال بيدلهم على إيش على أن الله منزله عن الآيش عن الآلهة والشركاء والأولاد وعادي يروح يستهزؤ الله غفور رحيم حليم غفور حليم ما بي عاجل من بالعجوبة والغفور بيترك ميم لهم وإذا قرأ القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة عجاب مستورة فحتى إذا إذا ما يقرأ الرسول القرآن ما بيضوي سمعه ولا بيضوي يعني يستمعوا للقرآن ولا بيضوي يعملوا بما فيه يعني يعني بيقعدوا على إنكارهم كأن قد بينه وبينه حاجد ما عاد يمكن يفهمه. هذا ما قاله وجه. الجمعةنا الجمعةنا إيش؟ يعني كأن هذا الامر شيء من يعني شيء من من الباري. كأن عدم كأنهم يعني كأن الشيء فطري من آخر خلقهم. لأن ما يفهموا طبعاً ولا يعملوا ذلك. <تصفيق> يعني التسرع تمردهم وإصرارهم وحنادهم يعني كأن هذا أمر يبلي بهم. يعني سألنا أمر خلطوا عليه كأن الله خلقهم على هذا من هذا يعني سألنا هذا الأمر يعني فيه دلالة فما دف معنى هذا جعلنا بينا حجابا مستوع يعني ربما معنى حجاب مستوع يعني غير مريك. ما يعني لأنهم ما عد بيشاموا ولا بيعملوا به ولا بيرغوا يتنعوا به فيها الدلالات ولا يستجدوا منه. يعني قال إذن كأنهم واستمروا على ذلك ولا نفع فيهم وكل الأدلة وكل ما قال من ازداد وزاد وانعد وزاد وغفر فإنهم مخلوقين على هذا الطبيعة ما يمكن أيدهم فيعبر لنا الله عن مدى إصرارهم مدى إصرارهم وعنادهم وعن أنه عن استحالة تحولهم فإن هذا الشيء فإنهم مجبولين عليه فإنهم من أصل حجتهم هذا لإن حين تقول ربي خلاه يسأل يعني ما أدري سبب واضح. الحين عبد الإمبلان نحنا الإشكال ليش, ليش عبد الله إن جعل لأن معناه جعل الله الحجاب مشور يعني ما عاد بأي ما عاد ما عاد مزاهن ولا عاد مرابي. عبر عن عدم لباهم وعدم غناءهم وعدم أبر عنه بأن الله جعل الحجاب ليش ليش جعل الله حجاب يعني ما عاد مرابي لأن كأن يقول لك ما عاد مرابين حتى كأن الشيء مخلوق فيهم كأن الله خلق ما كلا. يستفهم أنهم يعني مدى إسرارهم ويجي تأمثهم فجعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره حجابا مستوراً وجعلنا على قلوبهم أكنا قلوبهم يعني قديم غطى ما عده نافع ما عده امراضين لو جيش ماجه. أن يفقهوه يعني يجي ايش كراسة أن يفقهوه لا, لا يفقهوه يعني قديم غطى بحيث ما معدها فهم القرآن ولا عدها ايش عامله ما في القران ولا عندها مستزيد من القران هي وفي اذانهم وقره وفي اذانهم مقرو وفي اذانهم صمم نحن ما به واحد دليل يعني ما عندهم على تقول هكذا ما هذا وقر يعني كان كبيره لما اي معيزنا وفي اذان يعني صمم كبير ما عبد فيها سمع طبعا يشتي يعبر لنا قلنا لكم عن عدم استجابتهم للحج ما مستجيبين والله فأكيد وواضح انهم بيسمعوا الأشياء وأكيد وواضح انهم بيسمعوا. والله لو ما بيسمعوا يعني الآن مثلًا ما أقول في أذني مقرع ما لو ما بيسمعوا أصلًا ويجاب يقول جعنة لبلوفهم أقينا. إذا ما بيسمعوا أصلًا ويجاد يقول بلوفهم ما عبد ما عذارى ما بشيسمع. إذا ما هي المجالات تبين لنا الغرض منها ما بيجاب بي الجال الغرض. مجال ليش عبر الله في هذا السعليف الغرض ان يدلنا الله على هذا ان الامر ان امر هداية سم وان استجابة امر شي مستحيل يعني ما عليه يمكن يحصل وان نحناتهم يعني باي يستمر لانه ما اخذ وجعلنا على قلوبهم اكنة ان يفقهوا وفي اذانهم مقرأ واذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولو على اكبار النهورة كما قالت ما ذكره انت الله في القرآن اطربوا وهربوا ونفروا حانكوا واطربوا ليش ما يذكر آلاتهم يعني انهم بيجمعوا يعني انهم بيفهموا يعني انهم بيدروا نفهم ان ما إلا مجازة حين نقول ان على قلوبهم أكلنا ما يشتيح ربهم ما عد يفهموا شيء ولا يشتيح ما بيجمعوا يسمعوا ثم ذاك هذذا كانوا بيعربوا يعني بيدروا يعني أمر واضح الدلالة ما المراد في آذانهم فما يعني ما بيسمعهم مرة ما بل المراد عدم استجابه يعني يفهم نفس الآية في بعدها يقول قال وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبار النهورة نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسهورا قال أصلاً يعني كان الله بيقول أصلاً ما بي فين يستمعوا للقرآن يعني بيستمعوا فين يستمعوا للقرآن ما بيستمعوا الجلاء بيجي بيجي يستفيدوا ولا بيجي يفهموا بيستمعوا للقرآن بيجي إذا رأيوا فيه ما دخل ولا محل يندقدو فيه ومثل هذا ما هو نافع فيه هذا رحمة فقال يعني رب ربي قال احنا دارين أصلاً ما بيسمعون القرآن إحنا جايين نسمع القرآن وبقصده الأخر عزائده نستفيده ولا يعرفه ولا يتأمل ما بيقصدهم إلا يدوروا للندقاد وإعتراض ما هنعرفين شيء وما جايجي ما يعني ما بلا بيحسب عن الأشياء اللي بايش تبدو لا يعترضوا قال إحنا دارين لأن والله دارين ذنب حارسين إحنا يستمعوا مش بيجوا غرضهم يعني ان ما استمعون يتأملوا ويفهموا ولكن كمان له نوع دارين كمان له كان عائل ايش وخلاص مراتون واستمعون بلي دارين كيف الحال دي حن يستمعون كيف حال الام different, pou cartoon التقبل ولا على اساس انهم قال دارين وحين يعان ن كيف يسمعون؟ لأن ما على أساس الإنتقاد وعدم لكن هن يسمعون لا بعض من الآخر عندهم نجوى ما بينهم يتخابروا خابرواهم بينهم بجبوت استمع هم إلى تأمّل يفهموا كلام بعضهم الثاني وتأملوه يأخذوه يسمعوا كلام بعضهم الآخر ما عليه؟ كماهم يسمعون القرآن ما بلا يسمعون فقال الله نحن أعلم بما يستمعون به يعني السبب والغرض في عدم يعني في عدم إيمان وعناجهم حتى من جدايا حين يسمعوا إلى القرآن ما بيقصدهم إلا, إلا بحث عن يعني عن مداخل ينتقدوا بحث عن انتقادات بس ما بيقصدهم يتأملوا ويتدبروا فلذا ما عاد يستجدوا قالوا احنا جاهرين أسرع كيف بس صارح إن استمعوا إلاك وإن استمعوا إلاك إلاهم إلا لجوا قال, قال الله أنه أعلم ما يستمعون بذي يعني بالحالة هذي يستمعوا به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى دارين حين يستمعوا لك في جوا حالتهم مش بيستمعوا بأي حالة حالة للتقبل أو لا وحين جواهم واحدهم مش بجوا يعني أما إذا هم يسمعوا إليك بجوا يستمعون بجوا في حالة يعني بجوا حالتهم إما ما يشيش طوء يطلبوا أكثر النقد ولا ما هو من التأمين لكن إذا هم بإثماجوا فيما بينهم إذن بيستمعوا لأجل الآيش التأمر والأخذ والعمل إذن هم بنفس يعني إذن أصلا هم بان على مما يتقبلوا لأحف المحر إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجل المشهرة بلحين يقولوا فيما بينهم إن تتبعون إلا المشهر ولا المشهرة ولذول مبلغي ساذا ولذن مورث بي يستمعوا إلى بعضهم الآخر ويركزوا ويعملوا بها يعني بيحاولوا انهم يستفيدوا منه يأخذوه يستمع الكلام على اساس يأخذوه ويطبقوه لكن عندما يستمعوا القرآن ما بيقعوا معهم هذا العرض وهذه اذاً بتفيدنا انه إذا حتى يعني المفرض انه إذاء رسل يعني بالنسبة لنا الآن إذا كنت خلوا حتى فيه نقاس فالمفرض لا يجبه يدخل واحد يجبه يكون يعترف على الخفيف هذا تبعد فائدة النقاش يجيو قصدك في المناقشة انك تخرب كلام الحصول ما يجيو قصدك المعرفة المفروض ان يجيو القصد الغرض الاكبر لك انك تعرف مهما كان النقاش يجيو قصدك انك تعرف فاذا يجيو قصدك ما بلا قصدك انك ايه انك تبين خطأ وتدور الانتقادات وهو كذلك قصده ما بيجي له يجي لسواعد ايه نعم قال انظر انظر كيف ضربوا لك الأمثال فظلوا فلا يستطيعون سبيلا يعني بصير كيف قال انظر كيف ضربوا لك الأمثال فجادلوا يقولون اجدال وانتقادات على الله لا حين قالوا ايذا كنا عظاما وغرفاتا انا لمبعوثونا خلقا جديده هذا العيش المثل يقولون لكم ضرب الأمثال يعني بيقولوا مقالات وانتقادات بيقولوا انتقادات على الباري والله يعني يعني ان صار على ما جاء به فصل اشياء كان بيسرها ولا بيسموا باسمان كبير وان صار يعني مثل التكرم لما اصبحت مثل المثل قال يقول كيف ضربوا اقول لكم انا فلا استطيع قال فضلوا فلا تستطيعون هذيله هذا كان بنفهم من الان وضربه المثل هذا تسبب في ضلالهم هذا اذا او من ناحية يعني. اولا ان المعصيه نفسها تزيد في الضلال كل معصى عصى الانسان كل ما ابتعد عن الحج كل ما عيس يعني يضل بيزاد ثانيا بالنسبه لهذا المقام إنه يعني بيهابونهم انقادات لما يعني يرجع يعني جاي كان نرجع يصدقواهم يقول له اكثر يعني خلاص بدي ابنوا عليها من بعض يعني بعض يعني بعض الكلام بيكرر الإنسان ولا هو بكرر بس البداية وإذا كرر الزيادة ونادج ودافع عنه لما يصبح حتى إذا كان يعني كده كده ما يقدر من كثر يعني ما دافع عنه فقالش فظلوا قال انظروا كيف ضربوا الأنسان فظلوا فضربوا الأنسان ظلوا فلا يستطيع من أي شيء يعني كده بتعود عن الحد حتى أنا ما عدنا عن أي طريق إلى الحد ما يستطيع من أي يصلوا إلى طريق الحد. ليش؟ لأن يعني لأن مبتعدوا زيادة. لأن تخيلوا فريق إلى الجنة. وهم دارا خرجوا. ورجعوا بعدهم ابتعدوا. ورجع بعد ما ابتعدوا. عاد ابتعدوا مرة ثانية. وهكذا بيبتعدوا ببتعدوا. إذا عرفتوا ما عاد يمكن أنجي يصلوا إلى الطريق الأول. قالوا آ إذا كنا هذا الأمر على الضربة آ إذا كنا عظاما ورفاتا إن أنا متروش أنا خلفك قالوا لو جاتك ولو جاتنا عظام مع عظام ورفاة يعني كده هنا الزباء وفتابس أبلى يخلقنا ربي خلق جديد سواء أبلى يخلقنا ما يعني الغنته هنا ما هو الجسم جديدة؟ أيوة هذا ما ترثنا عدر الجسم ورجع فيها وإننا لما تردون خلقاً جديداً هذي الحديد الحديد الزعاب هذي القبيل هذا هذي بيكرروا ها ويعني يستنكروا نحن معادي الثابر نحن ممكن قل كونوا حجارةً أو حديدا أو خلقاً مما أكبر بي. قال مهما يعني الله بادرنا ايدكم ما قالوا كيف ابا ايدنا لو كنتم حجر لو بتحولوا الى ايش الى ولا حديث بدهم تو حديث يعني ضرب لهم المثال دي ابعد العظام اعاده الى الحياه كان عاده عاده لا يقدر حالك قال ها لو كنتم إنه ربي بعيدهم يعني ما هي صعب علىه ولا بد أن تروح حديد حديد يعني ما في الحياة ولا هو قادر عن إنه عيدكم لو تحولوا إلى حديد فقول كونوا هجراً أو حديدة أو خلداً مما أكبر في سدوده ولا خل كبير ولا جبل ولا أي حاجة ولا كأنه كأنه أي حاجة يعني ما يعني ما يمكن أيه يعني ما حد السافر بعيدة عن الحياة لو جوا هذا يعني كلها كل أسهر الله والله بعد عليها. يكون حجارة أو حديدا أو خلق من ما أكبر في بروفيزورهم. فسيقولون من سي... من يعيدنا؟ ما عاد يقولون من اللي برجع يعيدنا؟ من هذا جاهز؟ ما عاد سافر يعني بديحنا رفاه ولا بديحنا ولا لو بديحنا حديد ولا ما عاد أحد. قل الذي فتركم أول مرة كه الذي خرجكم أول مرة. صحيح. خلكم مجانس وشيء ووجدكم وفي انتم شيء يحوله الى هي اداه قال فتعين نقضونا اليك رؤوسا. قال يعني قالوا نقضوا يعني يحركوها هكذا وقالوا قصد قصد الاستهزاء والسخرية يزيد وطلع قال فتعين نقضونا اليك رؤوسا يعني نقض الرأس يعني يحركه إلى الأمام إلى اليه بقصد كان في قصد له الاستهزاء والسخرية فشان نقضونا اليك رؤوسا لا نقول انه ما يضرب مع الدراويش يعني سلاحين يقول لهم من علي باعيدنا قالوا لي خرجكم اول مرة من ماجه قالوا هواحي هواحي <تصفيق> قل عشاء ان يكون قريبا قل عشاء ان يكون قريبا عشاء انه قريبه يعني في وقت قريب يوم يدعوكم فستجيبون بحمده وسطنون إلا بالسرء الله للعبيه وصور لهم قال برجع يجيال يوم قالوا يدعيكم وانتوا القبور يقولوا يقوموا من القبور كلكم يوم يدعوكم فتستجيبونا طبعا هنا هنا بيقولوا الدعاء والاستجابة ما بلا تنفي يقول الله في الواقع إن الله برجع يبعثكم ما بشي من بقى يداعي وانهم بقى يقوموا يجاوبوا قاله يوم يبعثكم الله من القبور يرجع إن قالوا وي هم بأي أخيرا هم من القبور يرجع الله الله يقولي حاسبكم يعادوكم يوم يدعون فتستجيبون أبي حنيف وتظنون إلا بالسم لا دليل وتعشى تعكرو إن هذا الحياة يعني مع الله شيء قليل ما تروها شيء بالنسبة للآخرة وما وما يعني وما أمامكم وتدرى أن الحياة يعني أن هذه هي الحياة الآخرة وهذه حياة ضع الأخرة يعني بيع تدرى يعني تفهموا الواقع ما بالله قلنا لكم حين كل يوم يدعوكم فتستجيبون ماهما سألت برور انه بداعهم ربي وهم رجعوا يقولوا يتجوبوا عليه حبر <تصفيق> الله عن أمر بعثهم بأنه أمر سهل مدعين قلوا يلا قوموا قاموا ما بدي أسهل حاجة اشتنا <تصفيق> أمر سهل جدا على الله رجعوا يبعثكم وجعيش وجود انتوا خافحين كانوا كانوا تستجيبون بحمده يعني باقوموا كانهم يحمدوا ربي ورجع ايش قال وتظنون إلا باسم الله قيل تظنوا قال وتعلموا وتدرون ما جاو الدنيا قليل ما هي ما هي وقل لعبادي يقول إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان الإنساني عدوا مبين هنا أيضا نصيحة آخر قل لعبادي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 وما, أرسلنا وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود جبورا قلوا ادعوا الذين دعمتم من دون الله فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا قلوا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 وَإِنْ من إِلَّا إلا نحن مهلكوها قبل يوم أَوْ أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب وَمَا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذبها الأولون وآتينا ثَمُودَ ثمود مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وَإِذْ قلنا لك إن ربك حاط بالناس وما جعلنا الرؤية التي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فتنة للناس وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ في الْقُرْآنِ ونخوفهم فما يزيدهم إِلَّا طويانا كبيرا وَإِذْ قلنا لِلْمَلَائِكَةِ اسجدوا لآدم فسجدوا إِلَّا إبليت قال آسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لإن أخرتني إلى يوم القيامة لا أحتركن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفجز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك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 وَإِذَا مسكم الضر فِي الْبَحْرِ ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضهم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخفف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا هم لا تجدونكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى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 ولولا أنهبتنا لقد قد كتثركن إليهم شيئا قليلا إذا لاذقنا ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا الله تعالى الله الشيطان اللهم صل على محمد وعلى آله وأقول لعبادي يقول التي هي أحسن. أقول يا محمد لعبادي يقولوا يعني ليقولوا ليقولوا التي هي أحسن. يعني ما يتكلم الناس بل يتكلموا بأحسن. يعني يتكلموا بأحسن شيء. يختاروا أحسن الكلام فيما بينهم. يقولوا التي هي أحسن. إن الشيطان ينزق بينهم. يعني حتى كان يقولوا التي هي أحسن في كل شيء يقولوا الحب ويقولوا يعني حتى طريقة الكلام يكون يكون يختار احسن الكلام ونبه قال إن الشيطان ينزغ بينهم يعني إذا تكلم الإنسان بالكلام أسيئ ولا غير الأحسن فالشيطان بيستغل هذا الكلام لإيش؟ بين البشر فإذا علق قال إن الشيطان, ينزغ إن الشيطان ينزغ بينهم ينزغ يعني يغري بينهم يعني يثير يثير المشاكل كأنه يثيرها بشكل كبير يعني ينزغ بكأنها النقص ولا الطبز يعني يهيج المشاكل بين الناس الشيطان فالمفروض قال كن يختار واحدا الكلام المناسب والكلام الأحسن بحيث أنه لا يسيء إلى أحد ولا يتعرض إلى أحد لكن يكون واحد في الكلام بعد المرات بحث واحد الكلام هو رجع تؤدي إلى مشاكل وإلى يعني خلافات وأحياناً إلى بعضها تؤدي إلى إصافك دماء في كلمة فقال يكون يقول للإنسان الكلام الأنسى والكلام الأحسن هذه ما يجمع في التعدي على أحد ولا فيه ظلم لأحد إن الشيطان ينزغ بينهم قلنا ينزغ يعني يثير العذاوة بينهم ويهيجها كأنه يهيج العذاوة يعني بيخلي الإنسان يغلي من كلمة سمعه من واحد يغلي بتخلي الإنسان يغلي أحياناً وربما ما بلأن نفهم غلط تخلي معهم جواب فيها آج عباء له مدخل يعني الكلام الكلام ذي بايستر الشيطاني يدخل فيه دخل علاج يأثر على الإنسان حتى يغضب على أخيه إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدو ومبن يأكد الله أنه يعني أنه هكذا كان الشيطان عدو واضح العدوة فلذا يبحث عما يضر به الإنسان عما يضر به البشر له ينزغ نافع الظالم ينزغ, ينزغ مكتوب عندك فتح مي... حزائي ينزغوا ينزغوا يعني اهي هم اي يعني من الحين يقول بينهم ولا يثير يثير الاهيج الاشئ المشاكل بينهم ان الشيطان كان الإنسان عدوا مبينا فلذا بيتحين اي فرصة ويراقب حتى الكلام الذي بيت اذا استطاع من خلاله ان يعيشوا يثير المشاكل فيما بينهم ربكم اعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم. يعني الله والعالم بالناس، فهو الأهل. إن يعني إن يشاء يرحمكم إذا وهو قد أخبرنا بأنه يشاء الرحمة، لأن الله يشاء الرحمة لمن إيش لمن اهتدى، وإن يشاء يعذبكم وهو قد أخبرنا بأنه يشاء متى يشاء الرحمة متى يشاء العذاب. إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم. وما ارسلناك عليهم وكيلا يعني يعني ما أنت ملزم بأنك تجبرهم على إيش على الهداء هذا الهداء هي أمر إلى الإنسان إن أراد أن يهتدي اهتدى وإن أراد أن يضل ضل فإذا اهتدى هداه الله معنا وإذا ضل خذل الله وترك فأنت ما عد يدك تسوي الشيء إذا قد اختار الطريقه إذن ما أنت إلا إيش ما عليك إلا البلاغ وما أنت عليهم وكيل ما أنت يعني إيش يعني موكل بهم عليك أن في إيش تلزم بأن يدخلوا في الهداية يعني ما عليك أن تجبرهم في الدخول في إيش الإسلام وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا أيضاً قال كان النبي ربك كعالم من في السماوات والأرض عالم بكل كائن بكل الكائنات كل هذه في السماوات وفي الأرض ودارها كلها وداره با يستجيب أو ما هي مستجيب في يعني فأنت ما عليك إلا أن أنت بلغ والله دار من هذه با يستجيب ومن هذه ما هو مستجيب ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وثينا داود زبورة أي أن شيرنا الله بيخبرنا بأن الأنبياء في ما بينهم كان متفاوتين، أنبياء مفضلين على على أنبياء، وآتينا داوود دبورة، يعني في مثل ذلك يعني بالأولى في البشر، يدري ولا شيء السياق بقول لهش؟ قال يعني إذا خلاف السياق ولا حين يعني النبي يعني رباعهم بيقولن في إشارة إلى فضل النبي. إن فضل النبي اه له فضل كبير وإن الأنبياء ماهم سواي يعني إن الله فضل بعض النبيين على بعض مبلما سنتهى منين الإشارة ده قالوا آتينا داود زبورة نبه على النهائي على بعض الفضل فضل داود آج بأنه يعني بإيثاءه الكتاب وربما قلوها والنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله حين قد آتها يعني القرآن هو وافده أش... كتاب الذي يعني ليس كسائر كمثل... الكتب بل قد ضمن الله واتكفر بحفظه وجعله إلى آشه إلى يوم القيامة قل ادعوا الذين دعتم من دون الله ومن دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله يعني كلهم يا محمد ادعوا عذيب تقولونهم شركاء لله عذيب تقولون انهم با ينفعوكم يدربوكم إلى الله ولا نبقيه بينفع لكم وبايخ من ضرهم إنهم أيه مقربين عند الله. قال هذا أهم. كلهم يسوون لكم شيء. ما جاهزين يزبرون شيء. ما لا يملكونه كشف بر عنكم. ما يستطيعون يكشفوا أي سوء عنهم. ولا حت ولا أيه ولا تحويلة ولا يحوله من من أيه من شخص إلى شخص. يعني ما جاهزين يزبرون ما جاهده لا يرفع الضر عن شخص ولا حتى يقوله من شخص إلى يحوله إلى شخص آخر. يعني ما بيدم شيء ما يستطيع يس يفعله هم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة قال أذب تدعون أولئك كأنها المدعوين وهو قال قل دع الذين زعمتم من دونه الحين يقول يزعمون مثلا الملائكة يزعمون مثلا الملائكة يعني يعني بنات الله الله يتقربوا إلى الملائكة إنهم إيه ويعبد يعبد المرايكه ايش قرهم الى الله فقال كل ما دعوته وكذلك الناس مثلا بيدعي يعني بيعبد المرايكه الناس بيعبد ايش بيعبد عيسى بن مريم وقال اذيذ تدعوه اولئك الذين ايش الذين يدعون هنا اولئك اجارا للمدعوين يعني هذيهم لها اولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة هم يتقربوا إلى الله يعني ذي بتدعهم وتشتأنهم يتقربوا يعني يعبدون قال هم ما بيرضوا بهذا الأمر فهم بيت بيتقربوا إلى الله يبتغون إلى الله الوسيلة يعني القربة أشتهي يعني هم بي يعني بيعبدوا ربي وبيطيعوا وبيتقربوا إليه أذيب تعبدهم كل أذيب تعبدهم ربما يعني كانوا بيعبدوا بشر وبعضهم بيعبد ملائكة فأذيب تدعاهم بتعبدهم هم ما هم راضين ذا بل هم في أنفسهم بيعبدوه إيه بيعبدو الله ويحاولوا يتقربوا إله فانشوف على مثلهم ليش يعبدوا الله وتقربوا إله؟ أولئك الذين آش الذين يدعون يعني الذين يدعونهم. يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب قالوا هم بتنافسوا تنافسوا ايهم اقرب اي يلا تنافسوا من هذه اي يكون اقرب يالله ويرجون رحمته ويخافون عذابه يرجون رحمته ويرجون ليش الفرج ويخافون الايش العذاب فيهم اي في مقام انهم يجعلهم آلهة هم كذا يعني دي يحاولوا انهم إلى الى الله ويجال رحمه يعني بيرجو الرحمه والجنة وخايفين من العيش من العذاب وما هم اجي في مقام ان يكونوا اج ال ويخافون عذابه و اذا كذا فالمفروض ان تكونوا كذلك ان ترجو الرحمة وان تخاف العذاب ان عذاب ربك كان محذورا يعني كان اج كان امر يستحق ان يحذر الانسان منه يعني عذاب شديد وامر خطير يحذره المفروض كل كاننا هيك يحذر هذا العذر، وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب المسطور. كان قال وإن من قرية القرية مراد أهلها. أحيانا يستعمل بالقول من المجاد يقول الحين قال وسأل القر وسأل القرية ماشي سأل القرية ماشي سألها أهلها. وهنا قال وإن من قرية يعني وما إن هنا نافي وما من قرية. إلا نحن مهلكوها أو معذبوها بيظهر لكم من المراد بالقرية أهلها لأن حين قال أو معذبوها ما يشيل البيوت وال. إيه لأن يعني لأن... قال حين يقول مهلكوها قد يجيب تسمح أحد نبيهن كذا يدمرها. لكن حين قال أو معذبوها ولا يعذب قريه كيف يعذبها؟ ما بيقول يعذب أحد البيوت. إذا أنا هذا على إن المراد إيه؟ ما هو؟ وإن من قريه. لا يكونوا عرضوا لله لا لا يوجد شيء انه انه يعني ما به القرية إلا ونحن نحلكها يعني نهلك أهلها ولا نعذبهم قبل يوم القيام هذا الهيش أولا مش معنى هذا الكلام يعني ما به أهل القرية إلا ويحصلهم هذا الشيء إنه باستاجوا إما يعذبهم ربي عجوه بعاجلة ولا يهلقهم يعني ما ما كل القرى هكذا بي يحتاج الناس يموتوا قبل يوم القيامة لأن احنا إذا قلناه يعني يعني ما يجي معناه إعزان يعني نقول وإن من قريه يعني ولا في قريه الله وربي بي يجمرها ولا يعذبها لو ينحملها على القريه كيف يعني كل قريه يعني نحنا باللاحظ القرى ما فيها ما فيها تسمير ولا جاء هي لكن ما ذري منها هذا المعنى إنها كذا فأحين قال أو إذا أبونا محسم أن أراد الجريئة نفسها فليقول أو معدلبوها من من جريئة إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة كان قال الظاهر أحمد الإمام يعني الناصر أحمد بن الهادي من هذا التفسير إن المرات أهلها بعضهم بيقول إيه بعضهم بيفسرها بالجريئة نفسها أظن هذا هو في الذي كذا ان يكون هذا هو المكان الذي يمكن ان بس هذا هو المكان الذي يمكن ان يكون هذا هو المكان الذي يمكن ان يكون هذا هو المكان الذي يمكن ان يكون هذا هو المكان او يمكن ان يكون هذا هو شيء معلوم ايش يعني قدو هذا شيء في علم الله، قدو في علم الله، ونرى في الكتاب يعني في علم الله، مسطور يعني هذا شيء موجود في علم الله، فلا بد أي عم يقع إنه ما بهدر إلا ويجيله ما يجيله عذاب عقوبة إيش عذاب عاجل، ولا إيش عقوب، ولا ولا إهلاك، هذا قبل يوم القيامه، يعني ما يمكن إنه يبقى إيش يبقى غير ما يعني ما أهل الله قبل يوم القيام. وهو الواقع لأن ربي بايه لكل شيء قبل يوم القيامة بايه الناس جميعاً وما منع الناس وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأول قال يعني كان يطالب النبي صلى الله عليه وعلى آية معجزات ويقولوا إصلا خرج لنا ينبع عين ثم من هنا يا قال هذا سيحول لنا الصفاء الصفاء حجر سيحولها لنا إلى ذهب جينا من بعث لنا على الأحيان كي نكلمهم كان بيطلبوا أشياء بيقولوا الجل م إيش الجل مصدق إننا نبي جل آية قال فلما كان قد أرسل إليهم يعني قد بعث يعني قد أنزل الله إليهم آيات بحضر إليهم آيات لو استردق إنهم قد صدقوا ما عدنا فيهم إذن قالوا ما منعنا أن نرسل بالآيات ما منعنا أن نحن نرسل بالآيات إلا أن قد أرسلناها إلى الناس قبلنا ما نفع فيها إلا إلا أن كذب بها الأول يعني هذا هذه عادة البشر إذا ما يشتوا منه بشيء ما هو نافع له ويطلبوا عبي يطلبوا آيات وآيات ما بينفع لكن حتى أنه بيقولون إن الله إذا يعني إذا يعني أحيان البشر يسعت ويطلبوا آيات معينة وكما طلبوا ايات معينه وهبل مربي الايات المعينه وما رضوا ينتقم منهم، يتقمنها بعايلهم بعقوبة <تصفيق> فكان الله ما اراد لهذه الامه ان تصير في مثل ايش يعني أن تقع في ما وقعت فيها الامم كثير من الامم السابقه يعني, يعني لو يحقق لهم ايه آية من <تصفيق> الايات التي طلبوها ما من امنوا بها واذا ما امنوا بها باجل عليهم <تصفيق> مثل ما حصل في إيش في الأمة السابقة، والله وما إيش والله يعني يعلم أن حباي يعني قاله حبايحصل يعني قد ما بيعثر الله هذا عقوبها العاجل لا قد علم الله ما عد فيه ماش ما عد هي جاي من إيمان ولا خير ولا يعني لا فيهم ولا في نسلهم، لكن قال كان عد علم الله نبيأتي من هذه الأمة يعني ذي في عهد النبي نحباجي فيه من من يؤمن أو من أوراده أو من يلد مؤمناً كما قال أمير المؤمنين. قال الله يعني, يعني علم بأنه سيولد يعني أن منهم من سيؤمن وأن منهم من, من سيولد مؤمناً. فما عاجلهم إيش؟ لا جل هذا الأمر. إذا أيهم إيه الآيات؟ ما بل إن كأنه الآيات مطلوبة. هذي طلبوها. فقال وما منعنا يعني وما تركنا إرسالها وهذا إذا أنت قال ما منعنا في ما في الواقع ما بشيء حد من عربي. ما منعنا يعني ما خليناها ما رسلنا لكم إلا الآيات هذا الآيات إلا أنهم كانوا يكذبونها الأولين وما نفع يعني ما عدد فائدة يعني علمنا أنها ما حدث نافع فيهم أثرا قال وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذبوا بها الأولون وآتينا ثمود الناقة ثم بصرة فظلموا بها هذا قال المثال قد آتينا ثمود الناقة خرجها الله من صهرة ناقة وكانت معجزة هذه الناقة كانت بتسقي جميع الأهل القرية كلهم بتسقيهم اللبن كلهم يعني بتسقيهم جميعا في أشياء اللبن فكانت آية يعني واضحة وظاهرة وتخرج أيضا تخرج لهم من آيش ما استخرى وطلبوها نعم فحين خرجهم الآن الناقة من استخرى وكان بتج يعني بتجي الكثير فيها خير أيضا لهم ورجع يروح وش يبتلع وش أذى من الله فما نفعهم أخر حين طلبوا الآية وجاب الآية هذه هذه طلبوها فإذا تركنا أن ننفذ ما طلبوا يعني ما أرسل ما أجعل الله آيات لك لل يعني عندما طلب المشركين من من محمد بعض الآيات ما حقق الله هذه الآيات؟ يقول ما ما ما هو نافع فيهم وما بالله وذا ما نفع ورفض وبيش بعجل الله عقوق إذا قد مسام من كل وآتينا ثم درنا كثرة فضلهم بها يعجل الله عقابه وما نرسلك الآيات إلا تخويفا فالواقع الآية ما بيرسلها الله إلا تخويف قالوا إنما تخويف من من الآخرة إن تحذير من الآخرة ومن عذاب النار أو تخويف إذا هي إذا هي مستعجلة من عذاب عاجل وإذا لم ينفع بهم شيء ولا شيء ولاك الله نشي من عذاب عاجل وإذا قلنا, قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا قال واذكر إذا قال نارك إن ربك أحاط بالناس كأنه بي بأي جوء النبي وثبت يقول ذكر هذا الأمر ان الله قد ايه اخبرك بان احاط بالناس وانه يعني ايش في قبضته وما قادرين يفعلوا اي شيء فهمت يعني فانت يعني فالنصر النصر لك مضمون لان الله هو اي اثرك هو المتحكم هو المتولي بعضهم يفسرها بانها اي احاط بالناس يعني انها باء أهلك الناس او انها يعني هدم الناس يعني الأعداء ما يقولنا رأك إن ربك أحاط بالناس يعني هدمهم والمراد منهم قال في اقتراب غضب بدر قالوا إن بعض في بعض الروايات إن إن الله أخبره غضب بدر ويعني رأى حتى بعض يقولها رؤيا رأى الانتصار أو ما عد درواه رؤيا أو أخبره قال من كان يجي يحب لهم قال فلان بينمسنا وفلان بينمسنا فلان بينمسنا من الآخر من كفر وحدد ورجع وقع ما حدده وأيضاً قال وما جاء عن الرؤيا التي أريناك الرؤيا ال الرؤيا يعني رأى الرؤيا أحلام من ها حلم منها إيش حلم منها بفتح مكة الرؤيا قال أخ وأخبر أصحابه قال بفتح مكة عزم للطهدين وهذه الرؤيا ما تحققت سريعا لكن فيها امتحان للناس كان ذي هو ضعيف إيمانه بعد مدركة ما ما ذ فتح مكة ولا شيء يعني بلا مجاله وصار خالد ذي فقالنا فتنة وما جعلنا الرؤيا التي أريناها إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن كذلك ما جعلناها إلا فتنة للناس الشجرة الملعونة يفسرها بتفسيرها بعض يفسروها بالعج بشجرة الزقوم قالوا إن قال إج إن الله أخبرنا به يعني قال يعني هي بعامه زقوم او بيزقوم قال حين قال انها في اشجار من اثار الجحيم شهرين من اثار او في اثار الجحيم يعني من شجره الزقوم نبات جي تنبت في الجحيم ورجع قال ان قال كذا قالوا لنا قال في القران شجرة با تنبت في اي نبات جي من في جهنم فين النار انهم اسمعوا جلبتنا ورجع جاي من الناس قالوا الكفار قالوا ما كيف شجره تنبت في ايش هي بين النار النار بتحرق الشجر ما تنبت يعني مستحيل يعني في شيء ما هو. ما نقدر من هذا الاذى هذا تشير ان مراد بالشجره الشجرة الزقوم وانتقدوا يعني يعني قلنا فتنا يعني اذيه مؤمن ما يرضى له انه جماعه يعني له امر غريب انه دار ان الله بيصبر يحقير الأمور بايسبر جوب الشجرة تم بث النار ولا تجي النار ولو هي ولا إيش ولا تنتهي <تصفيق> يعني لأن قدرة الله يعني قادر ما هي بايسبر إنه يعني يجعلها ما تتأثر بالنار. <تصفيق> ودينا قرأت إن حين قال الشجرة عادة الشجر بالنار. قالوا, قالوا قالوا انك بتقول ان النار ذهب تحرق حتى العجار وقالوا عن قبالين بس فيها شجر في بعض ذلك قالوا فذي كان فيه ضعف قالوا يتأثروا هذا تفسير بس تفسير اخر ان الشجرة هذا الملعوبنا في القرآن المراد بها بني امي لان الرسول صلى الله عليه وعلى اله رأى مرة في المنام يعني بني أمية قال بي... يعني إيش بيتنا على المنبر بيتناك عفوا على المنبر مرة يطلع واحد وينزل واحد يلا كان في الحينهم بيلعبوا كرة يتنا أبو على المنبر وقال يعني بني أمية في إيش ففقالوا إيش هذه الرؤية ذي رأوها وهي فتنا للناس هذه الشجاعة لأنها سببت يعني لإيش ل لضرار كثير من الناس لأنهم يعني تحكموا وملكوا البلاد يعني بلاد كبيرة ملك البلاد والأموال ورجع الناس اضطروا إلى أي مداهمة ورجعوا معهم معهم على باطل كانوا فتنة يعني ما نجي منها إلا الشيء القليل لان كان الإنسان فيها إذا ما قام مع هذا المعام مهدد في نفسه مهدد في ماله يعني يخاف على نفسه وعلى ماله إذا أي إذا كانوا فتنة فلذا قال فتنة حتى استمرت كثيرا وقالوا انهم فتنة قالوا لكن هذا الفتنة ما حصلت الا بعد فترة ما هي في ايام الرسول وقالوا في الواقع انهم من قبل كان هذه الاسرة كان في الواقع ايش يعني مصطر للضرر ما هي الا شر من البداية يعني حاربوا رسول الله وقاتلوا رسول الله في اكثر المعارك هذه كانوا ايش يتولوا المعارك وحاربوا يؤدين الى ان فتح الله ورجع وارجع يظهر الاسلام وماهو الا فترة يعني حتى ماهو عن القناعة ورجع ينقل نعم فلذا قال فلذا قال ايش ماهو يعني الشجرة في القرآن عبت كلمة الحين قالوا بعضهم ايد هذا التفسير لانه قال الشجرة الملعونة يعني بعيد ان اللعن يقولون انه دية ملعون في جمال عاده اللعن يوجه الى يعني هذا الانسان ملعون يعني مطرود من رحمه الله ولا هذا الشيبان ملعون يعني مطرود من رحمه الله اما الشجره كيف انها ملعونه نحتاج نقوله مجاز ملعونه يعني اذيه ياكل منها ملعون تقولوه هذا وقال اذا الشجره الملعونه تفسيرها ببني اميه يايده اولا إنها إيه؟ ان هي يعني انا اقلع هنا يقول الشجره الملعونه وأيضاً هذه هي هبتنا زياده انا لها رؤيا ثانيه ظهر الرسول قال والشجرة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم الا بغيانا كبيرا قال بنخوفها الا يعني والمتمردين وال كفار قال بلنخوفهم والمفروض ان التخويف هذا بيدعي الناس الى ايش الايمان لكن ما هؤلاء ما نفع فيهم شيء ما بالله بيزيدهم ايش سغيان وعثو وعناد للحفل واذ قلنا للملائكة اشجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس قال اسجد أسجدوا لمن خلق تطينا هنا قال يعني واذكروا هذا الامر لان في الواقع قال هنا هادولا تمردوا وعاتوا وما نفع فيهم كل يعني كل الأساليب ما نفعت فيهم فالمفروض انهم ينتبهوا لانهم درحين في ايش في خطر وهم الآن يعني ينقذوا للشيطان ينتبهوا الشيطان هذيج يجعلهم ايش يعني لعبهم خلاهم يسلكوا هذا الطريق والله قد منه قاله واذ قلنا في ذكرنا القصة يجيلهم ايش ينتبهوا يحذروا العلم ايش يتراجعوا عن موقفهم ولكن هذا الملك يجب ان يكون هذا الملك يجب ان يكون الله الملك قالوا كان يكون بينهم الملك الله بالسجود يكون هذا الملك قال ان يكون هذا الملك يجب ان كيف هذا الملك يجب لمن يكون هذا واحد وطين حين خلقت انت؟ أسجد من يكون هذا الملك يجب ان يكون هذا الملك جاء ان يكون هذا هذا جاء بيقوله عبليس أرأيتك؟ اهنا الضال معنى أخبرني هذا الذي كرمت عليك كان قالوا لي ليش كرمت علي عادة سأتي أرأيت وأرأيتك يعني أخبرني يقترب يقول الكاف هنا ما بلا حرف خطاب خطاب و أرأيتك معنى أخبرني هذا الذي كرمت عليه يعني آدم يعني كان ليه ليش كرمت عليك؟ ووأخبر بيننا قال لا إن لم لا قال لا إن أخرتني إلى يوم القيامة يعني بيج بيجزم إبليس إن الله إذا أمهل إلى يوم القيامة ما يموت إذا أخرتني إلى يوم القيامة لأحتني كنة ذريته إلا قليلة أحتني يعني كأن أعودهم ويعني أسيطر عليهم جميعا ذريته إلا أي إلا قليلة واصل الاحتناك اذن هنا قال السيطرة وقال احد العلمة انها من ايش انها ما اشتقها من الحنك وكأنه بيقود يعني انه بيجعلهم مثل الحيوانات انه يقودهم انه قال اكأنه ايش يحطوا عليها اللجام بيجوه حول الحنك ويقودوا ايش الدابة فقال انه باي سيطر عليهم ويقودهم مثل ما اتقاد الدابة كلهم قال الى ايش الى جهنم الا قليلا منهم. يعني في هذا تنفير للناس وانتبه تحذير لهم منها من إبليس وإنه يش ما يشتيل إلا مضرتهم وانه قد وعد بهذا الأمر وقال باي يزوي لهم كذا وباي علمها على هذا الطريق اللي أنتوا أقرأ عليها لاحتيك النذرية كن وإلا قليلة قال اذهب قال الله لا اذهب يعني خلاص استمر في من على فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء مفور ما دقي أحد تبعك وما تشتيل إلا مضرتهم في جهنم لا كله جهنم جزاء لكم يعني انت ومن تبعك جزاء مفورا المفوره يعني جزاء كامل الجزاء لو فهي يعني ما لكم جزاء يعني الجزاء اللي تستاهلو يعني كانهم بدهم يستاهلو الجزاء الجزاء التام يعني الجزاء ذي بايثون وافر الوافر اثر الكثير والمفور يعني بيكون تام جزاء مفوره يعني جزاء تام واستفزز من استطعت منهم بصوتي قال استفزز يعني كأنك بيقولوا استفز استفزز يعني حرك انت يقولوا استفزز في الشخص حرك انت مستري يثبت بيقول استفززني يعني جاب كلام لما أغاضل وخلاني أبو اتحرك لأنه ده أصله من الفز قالوا الخفة استفز طلب خفته طلب خفته وطلب يعني كأنه نكله وحركه قالها استفزز يعني ولكن حركهم ان من استطاعت منهم من وقالوا هنا بصوتك يكون هناك من فسروا بعض العمه يكون هناك من فسروا هناك هنا يكون هناك من يعني هو من يعني هناك من يكون هناك ودي يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من المغاني نعم استفزز من استطاعك لأنها قال ايه هذي باي بيحر... بغناء بالغناء وأمثاله استفزز منهم ايش استفزز من استطاعك منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك رجلك واجلب عليهم يعني ذهين يقول وهجم عليهم ولا ادخل عليهم مبلة ان اجلب بالخيل يقولوا اجلب بالخيل يعني هجم بالخيل وصاحب وراهم بصوت عالي لجلها ايه تهجم على مكان معين وكذلك الخيال يعني, يعني الخيول هو والفرسان وفرسانها والرجل يعني المشاهد قالها جاف واجلب عليهم جاف ودخل عليهم بل يدستر بل يعني بالفرسان والرجال يعني يستعمل كل قوتك وهذا طبعا قالوا ما هي طبعا ما بلا تعبير مجازي ما المقصود أنك مهما الخيال ولا رجال يعني رأي يعني ما خيالهم ومشاه يجنبهم ما بلاك أن يشتيه حل فعل ألي يستطيع عليك الجاف ففعل ما تستطيع فأنه قال له ففعل ما تستطيع بدون من التحدي ويجلب عليهم بخيلك ورجلك وهذا السلوب بيستعمله قال بيقوله الواحد يجلب بخيلك ولا مع الخيال ولا شيء ما بلا يجاف قال هنا بيقوله دولة أهل النصر بيقوله أعلى ما في خيالك رفض بيقوله الواحد ذا الحين ما بيش يخيول ولا ويعني الجاف سوي ذي تشتري يقولون هذا وهذا من يعني في قال هذه عليه السلام ما في ما هو المراد خال حقيقة ولا أي ولا رجال يعني مشاه إنما المراد إن إن الله بيقول للشيطان افعل ما تستطيع واستعمل كل جهده قال إيش واستفز من استطعت منهم بسبتك وأج وأجلب عليهم بخيلك ورجلك كان معنى أجلب يعني ارفع صوتك لأجل حس الخيال والر وال والرجل يعني الخيال هو المجاهن ما يخدم على عليهم قال بخيالي رجل وشاركهم في الأموال والأولاد يوعيهم وجاء شاركهم في الأموال والأولاد قال معناه كيف إن الله إن إبليس يشارك الناس في في الأموال ما بشاركهم في الأموال يعني قال إن يعني ييجي على الأمور حقهم في مع ييجي عليهم ينفقواها في يعني في جالوها كان نالك عند ويا لأنه ما بي بيشكيه الشيطان يريد المعاصي الحين حين يجعلهم ينفقوا كثير من أموالهم في المعاصي يعني كدأ أصبحت كان هالم يعني الأموال هذة مشتركة بينهم وبين إبنس يعني شاركم في الأموال يعني خليهم يستفيد إنتوا وياهم عم إيش حصلوا ايش, إيش مشتركة ويا لاش المعاصي هذا معنى شاركهم في الأموال يعني في الإيش بإنفاقها في أشياء معصية الله وشاركم في الأموال والأولاد قالوا مشاركة في الاولاد ان كانوا يعني بعضهم بين ايه بيجعلوا اولادهم تبع الاطنام وتبع الالهة نخبتها يعني كان قد يهموا الابليس شاركوا فيها الاولاد شاركوا في الاموال والاولاد يعني هذه واحدة بعضهم يسرعوا بالقهر يبتلوا اولادهم يعني نفس القهر كأنهم يجعلهم يبتلوا أبنائهم بين الالوان، وأدل البنات والأدل الأطفال الأئش حشة الإملاء. يعني أذكر أن جعلوا الأهل ل لابلس. هذا أول مناس شاركهم في الأئش في الأولاد إنهم كان بيجعلوا أولادهم يعني في يعني جعلوهم يخلوهم في خدمة الآله. يعني جعلوا هم ولا الآله، ولا الآله يعني لابلس. يعني يشاركهم في الأولاد يعني يجعلهم إيش؟ يجعلن ناس نعم. مم. قال وعدهم قال كذا فو وعدهم ووعدهم إنك و... ومنهم بالقرب إنك باء إنما هو جاء عليهم شيء ولا وجاء عليهم من ربي بارهم ومن ربي باكفر لهم ومن ربي باخر من النار ومن ربي بايسوي فذا خل يني في المعاصي والما جاك استعمل كل ما تستطيع بيقول بيقول الله العظيم. لا واضح لا ما لا لا لا لا لا لا عليه لا, حلها حلها. لا يعني لا لا لا يعني لا عليه لا يعني من لا لا الحين لا لا لا لا لا ذي لا كذا لا كذا ما هو لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا والواحد إيه إيه هذا قال آيش وعدهم وعدهم آيش كذلك من الانسان قال قال إذا إيش على بالسوء إذا إيش على عن المعاصي بالخير وإن بيت رتاح وإن بيت لدزوا حتى هذا قال يدي يخليهم إذا شر انتهى بالمعاصي في كثير من المعاصي وما يعيدهم الشيطان الا غرورا قال والله الشيطان ما بيعد اهم ايه لا غرور وبهض الولاء يعني ما يعني ما قال إلا يعني خداع قال وما يعدهم الشيطان الا غرورا يعني ما يعدم الله غرور نعم لا بغرهم يعني يهمهم بأشياء ما هي حدقة يجي لها شيء يخدعهم ويغرهم يجري مثلا يجري بتقبل معاصي إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بك وكفاش بربك وكيلة يعني قال الله تسوي خلاص لي لكن مع عبادي يعني المخلصين ما جه لهم يعني ما هم راضين يتبعوا ليس لك عليهم سلطان يعني ما هم اتبعين لك وهم وكفى بربك وكيلا يعني وكفى يعني وهم با يعتمدوا على, على على ربهم ولا ايه على ربك ولا على الله في ايه بإنهم يسلموا من شرك ويكفي وبا فيهم ربك يعني في إشارة إلى أن الإنسان كن يعتمد على ربي في ايه في يعني في دفع كيد الشيطان هو ايه قال ويكفي يعني الله كفى بربك يعني كفى الله وكيلا يعني شيء تعتمد عليه في أي في دفع شر إبله ربكم الذي يزجي لكم الفرك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما هذا خطاب مشرف ربكم يعني ربكم الذي يزجي قال هو الذي بيزجي لكم الفرك هو ذي بيسير لكم الفرك يزجي يعني يسوقها ويسيرها والفرق هي السفن لكم السفن في البحر لتبتغوا من فضله تبتغوا من فضل الله يطلبوا الأرزات يطلبون يعني حينما يسافرون التجارة تبغى أشياء يعني ح هذا يعني أو يعني فضل في الدنيا وكذلك في الآخرة إنما يطلبوا الأشياء قال عباد الله بالفضل أيضا في الآخرة يعني إذا تبغى أحد أداء الحج ولا زياره أحد العمة ولا أحد هذا البيت هذا بسقى أيضا من الفضل يعني فالله بييج هو ذي بينعم عليكم ينعم عليكم ويسيّل لكم الفلك السفن وهذا أمر غريب يجي سفينة كبيرة ويحرّكها الله من مكان إلى مكان يعني آج بطريقة ما من يعني هم تنتقل من بلاد إلى بلاد الذي يجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من ببلها لا لا ذا كلام ما بلاد بالرياح كان ما كان السفينة تمشي إلا بالرياح ما كان مولدها على خط زمره على هذا لا لا ما لا ما هي الباخره يعني يعني مثل هذول هو قالها مراوح لا لا شيد الان يعني الان يعني هي يعني صارت ما بلا تمشي بلا بالرياح فقال يعني ما عند مبلس انت تنع خشب كبير هذه يصير يطفوا على الماء يعني لا يغوص لا يترسب والله بيجي يمشي بيجي بالرياح ويمشي في وكان يضع حتى قال انت بعث الريح خلاص يعني مشكلة وضعه محبوسه ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فبله ها يسوق يقول يدفع نعم يزمع نحن بلنا نقال بالرباعة المزجاه يعني مردودة مدفوعة ما حد يقول يزجي يزدي لكم الفلك يعني بيسوق لكم اللي اشي السفر في الرياح لتبتغوا للفغلي انه كان بكم رحيمة اذ يرحمكم وبياه يعني بيحدد لكم يعني ايه منافع في الدنيا وإذا ما استغرقوا في البحر ظل من تدعون إلا اياه قالوا كما جاء لكم مشكله في البحر يعني اي رياح ولا اي ولا يعني فين هي ج البحر عليهم قال ظلمن تدعون إلا إياه قال خلاص كل العالم ما بيت ما بيت راحته ما بيت ذكر أحد ما بيت ذكر الله ربي كما بيمفز قال كما جالس بأمواج هائلة يوامال بعضها, بعضها بيدور كذا يقلب السفينة و بعضه يعني بيرتفع سفاه هائل و يضرب يطرق هذا السفينة وهنا ذا وقال أنه ولا يجي من تحتها يبدأ غلبها رأسا على عقب وذا ها قال قال كما بنت فيتير حاله واذا مسكم الضرر في البحر يعني قد بها عواصف هنا ما ذكر هي لكن قد تكون مضر من الناحيه ان يجي عواصف واجه امواج هائلة والله قالوا ايضا تنقطع الريح مع الريح مثلا مع الرياح خلاص وي ابيتنا بايك بي موت من الجو ولا عاص من عاص ما يسروا يشربوا، ما هو سعب يشربوا من الماء وإذا ما ستقوموا الضر فيه هنا يعني ما عبدت من منقذ لكم في هذا العالم إلا ربي ما عبدوا حتى الناس ما عبت... يعني أنتم بعيدين عن الناس كلهم والأفلام ذهن ما عبدت فكرو فيها ولا عبدت لها ماء لأنها في الواقع ما بتنفع وانتم دائما ما بتنفع فما بدأنتوا متضرين من صدق ما عبدت ذكروا إلا ربي وإذا ما ستقوموا الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه يعني ضل ضاعف ما عبد ما عبد يطلع عليكم بالأشياء إيش؟ غير إيش ربي وأذي بايم عليكم؟ فلما نجاكم الى البر، لما يعني أشهد الله الامواج قل أرسل الرياح الجليش سلكهم الى المكان الذي إلى البر، ولما أش نجاهكم إلى البر أعرضهم ما بالله بي نجيهم ورسيته ربي ورسيته عبد الإيش؟ الله أفنم. وكان الإنسان كفورة كان كان كثير الإيش الكفراء النعم. يعني لو لا نعم هذا عاد من هذا المصيبه المصيبة ورجع مبلغ إيش وين تماما وكان الله ما فعل إيش ما فعله ويرجع إلى هذا الثروة وما أبي عبد الله فنعم أثامن هذا ايضا بيحصل ده ده ما هو خاص مبلغ الآن يعني بيحصل يعني للمسلمين المؤمنين كما يعني بيجيء الإنسان كما وحصل الإنسان يعني الآن ما بيجي باعتمد كله على الله في كثير من حالات حالاتنا بيجوا نام ريح الإنسان ولا الفلان ولا الجاهل ولا كذا ولا ولا العمل ولا بيجوا واحد ما يتمد عليها ما بيجوا باستكال كامل على الله لكن كمان جاء الواحد مأذق شديد ودران ما عاد أحد نافع له من الناس رجع فرارة وفي الحين يجي لهم مرض مرض الله ما عاد نافع فيه علاج لا كذا ولا كذا ولا عاد درا رجع ثلاغ ربي معد بالله وقال له جاء واشتي ظلط ودامع تسترم وكل من تقفلت من كل ناحية رجع ثلاغ ربي وقال جاله جاء موقف وكذا ما عاد يعني تقفلت كل الطرق كمان تقفلت كل الطرق بنرجع رجع ربي ورجع نثلهم ربي ونذي باي يشبر وما بالله هو وما بالله كذا وقال له يشبرها لاشي ويفرجها لكن مشكلة انه ما بلا بيفرجها ونسي واحد ورجع الى عادة ثلاثة ما عبيت الحام ربي ان هذي يسبر كل شيء وان هذي ينفع وان هذي ينفع وان هذي ينفع وكما رجعت الى وعاد بيرجعت الى ربي وخلاص وباع يا ربي بسبق نفسي وما كذا و ويتضرع ويبكي ان الله يحقق له يشتي هذه يشتيو ولا انه يخرجه من هذا المشكلة ولا لا ما يعني وخلاص وبيعزم الزم وفي الصدق باي يسبر الامور وباي يسلح نفسه وبي لما يخرجها ربي وبعد قال في نسيب سرعة نعم فأمين في إشتواء يعني بعضهم باي قدرناها مذيئة حين يجيون كذا قالوا إشتين ما فالواقع بلا حاجة كدير منذ كانها فطرية هذي بتحصل ذا الكفة انه كما اضطر واحد بيرجع صلاة ربي بتجيه حتابة لاشي ايه انه اضطر خلاص ما عبيت لها من الله ربي ما عبلاه بتحصل حتابة هيك فلما قاله و... فأمنتم أن يختفى بكم جانب البر أو يرتل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكره وش إيش خلاص خلاص دالحين أقول أمنتم ما عاد جعلكم أي ضرر حتى مع نسيتوا ربي ليش ما أتلاحموا قلت له مرة قد يسجل أنا قد كأن سر حين أحوش في البر قد يختف بخر الأرض يعني يعني جالها تبتاع والله يدخل الأرض عليه يختف يعني في الأرض يعني تشنجه وتبتاع كثير وتنتهي قال أنت آمن من هذا الشيء يعني جاهدك تمنع فآمنتم أن يخصف بكم جاني بربر أو يرسل عليكم حاصبا ولا يرسل عليكم ريح يعني شديدة قال بتشل الحجار وت... يعني كان الحاصبة دي بتحمل الحسبة الحسبة الحجار من شدة ثاء تدمركم وتنهيكم أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وفياً ورجع مع تلك حد شميكم يعني كم من الكوارث؟ خلص، ما عدت ما مالكي يفترون كل اللي إذا الماء ما في سبري إذا خلال ما عنده إذا ما بيجي في فيضانه ما عدت بليه يستمع يعني كمها كوارث؟ دلزال، كاري، يعني فيضان، حريق أي كارثة أنتوا أنتو آمنين يعني جاهدكم أنتوا آمنين ما يحصل لكم هذا؟ فتروني يعني عادة الأخطار محتملة في كل وقت وما معكم الله ربينا المفروض أنكم تبقوا إيش؟ لم لا نعد با في موقف آخر. أذا آمنتم أن يختذ بكم جانب البر عندكم زعكم وصلتوا البر فخلاص بس بيرختذ بكم حتى كأن لوعدكم في طرف الآية الشاطر ما قدنتم أيش ما قدنتم يعني مضمون ما عد عليهم شيء أو يرتل عليكم حاصبا. ثم لا تجدوا لكم وكيلة ما تلقون مني ايش مني يعني ينصركم ولا أي يحفظكم. أم آمنتم أن يعيدكم في بيتارة أخرى؟ قال ولن تؤمن يعني بيستنكر عليهم. يعني كان قال بل يعني مقابل حين يقول إلا أنتو قامل إلا معد ترجعوا فالبحر حد بايسبر ترجعونتو فالبحر حد بايسبر ترجعوا فالبحر ورجعاش ورجع لكم نفس المشكلة لكن حين قال يعيدكم يعني خلي فيكم الدواعي والأسباب هذه تنتقلوا وتسافروا فيها وكما بدأتو فالبحر بايسبر ورجع يجي لكم تلك المشكلة فالمفروض لكم لكن تكفروا نعمة الله وتستمروا هي في شكرة أم أمنتم أن يعيدكم فيه عبيت بلاه يعيدكم في البحر تارثاً أخرى فيرسل عليكم قاصفاً وجارث عليكم قاصف ريح قاصف يعني بتكسر كما جاءت على أجي كثرت قاصف يعني كسر قاصف يعني ريح شديدة فهنا إذا جاءت في البحر بات تحرك البحر والأمواج وتنهمت ريحاً إيش قال عليكم فيرسل عليكم قاصفاً من الريح فيغرقكم بما كفرتم يعني بسبب كفركم ايش لنعم الله وكل ما نعم الله عليكم النعمة ايش كفرتموها ايش يعني وتركتوا الشكر عليها ثم لا تجدوا لكم علينا به قال ولا عدا حد بايجي طارد وراكم ولا ادعمنا يعني ما عدا حد ناصر لكم ولا عدا حد ملاحظ بعدكم اذا ادت جالكم يعني اشتين ربي ما عدا حد بايحمي منه وإذا فعل شيء فما عدا حد يطالبه التبيعي المتابع ما عدا حد يرجع يتابع بعدكم يقول ليش والله ما ربي ما يحدى حد له ولا حد يعني, ما, ما, يعني ما بحده بقفله ما هو له هراد يعني ثم لا تجدوا لا تجدوا لكم علينا به ثبيعات تبيعي يعني يذيكم بسعر ما عدا قال بقى طالب من يعني ليش طالب ربي خلاص ما إذا انت هو حد البعض من هذي حبه. حد بروح يزعروا ورعدها نسوي ما بلا خلاص منتوا تؤمنين إذن من توفي حاجة إلى الله من توفي إيه مستمرة ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من من خلقنا تفريلا يعني إن الله تفضل كرم بني الإنسان يعني كرمهم جعل مكانه لا على غير من الحيوانات وعلى يعني على كثير من الأشياء مخلوقات والظاهر أنها يعني يعني تكريم من أكبر تكريم الإنسان العبد العبد هذا ذي خلاه يملك يتحكم بكل ويستولي سيطرة على كل شيء ويسوي ويس يعني يسوي أشياء عجيبة هو يرتاح هو هو يعني بشكل عجيب يصنع الآلات هذا ويوفرها ويطير بالسماء ويعني وي... وي الاتصالات هذا بأج بالعقل، فهذا تكريم تكريم تلاش الإنسان، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، كرمناهم وأجب أن عنا عليهم بأن حملناهم في البر والبحر وقلت سبحانه بعيد حين ذكر الوسائل النقل بعد كرمنا بني آدم. يعني وحملناهم في البر باي وسيله سواء بالدواب ولا بلاش الأشياء الاشياء دي بس الانسان وهي السيارات هذا من ايش كرمنا وجعلنا قادر على ان يفعلها الوسائل يعني مريحه وسهله من بعد الحديث في البر والبحر ما الحين دجاج وفي الجو باله بس بريدناك كيف في الجو في سرعه عجيبه يعني ما كانوا يحرموا به ولا يفكروا به يعني ولا يتخيلوه يقدمون الاثراء نيجي في لا ره من أي مكان ما بتصي هنا يعني بيجبر صار في أقل يعني في وقت فقلك وعجيب يعني وقت يعني تنتقل من مكان إلى مكان يعني تقطع مسافة هائلة وبسرعة هائلة وانت عندك أنت راكب ما تحس هذا أمر عجيب، ما جن بتحس انك بتحبك مثل العنجان جالس في مكان من استغرب تمام الحين يقدموا لي عصير ورجع يشتبسر يتلخم كمام مع واحد عصير وفي السيارة كاب يجيه بباب الله لا يتكفح ورجع في الطيارة قلت رايح فوض لو بديك فوض كذا فبا قفت كذا ولا هم تحبك، الحين العنجان ما قفت ودو سرعتك كيلو في الساعة يعني مثل أسرع سيارة مثلي كم مرات في يعني نعمة كبيرة وتمكن كبير وعيش مكن الله على الإنسان فالمفروض أن الناس أشيء إحمد الله على هذه النعمة أيوة فهذا من التكرمة وقلقوا في على الذكر وسائل بعد كرمنا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات كثير من الطيبات وفضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيلا يعني حتى على الأرض والحصول على يعني التفضيل كان في التنعم شركة بتنعم الإنسان كيف إيه تنعم بي يعني بالأكل بالأكل بالكذا تنعم بالوسائل هذه وسائل الترفيه والوسائل النقل كل هذا الأشياء دي إيه بها يتم تفضيل يعني يتم تفضيل وسوى نعم التكريم. يوم ندعوك قاله يوم نَدْعُ كل أُنَاثٍ بِإِمَامِهِمْ فمن أُوْتِيَ كتابه بيمينه فَأُولَئِكَ يَقْرَأُونَ كِتَابَهُمْ ولا ظُلَمُونَ فَتِيرَ احنا بيذكر ولقد كرم يعني أن الله قد أنعم على الإنسان فالمفروض أن الإنسان يقابل هذا النعم بالشكر بالشكر يعني حتى يقول لو ما به نافس يوم يعني لو ما تتهدد الله فان بهيناه نار إن الإنسان يقابل هذا النعم بالشكر قال لما عديده يو عبده هناك يوم ايش جنه يعني يوم حساب قال اليوم ندعو كل اناس بايمانهم اليوم اذي برجع يدعي الله كل ناس يدعين بالقايد حقهم يدعين بالقايد حقهم يا اصحاب لنا ان جاءوا قايدك يعني الى الخير فباقيون بشارة ما بعدها وان جاءوا قايدك بايقودك الى الشرف نعوذ بالله يعني فكانه ينتبه الإنسان الآن يرجع يقولوا يا أصحاب فلان وجوبهم يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فالناس يجيهم عبايد جيد وإمام جيد ويجيهم قال أوتي كتابه بيمينه يعني أراد أنه جاء فيه كتاب خير عمار خير عمار خير فأولئك يقرؤون كتابهم وكأنهم باقي يقرؤوا ويقرؤوا وجوه الناس حتى يسمعوهم حتى أباقي قول ها اه سلوك سلوك هاهم يقرؤوا كتابي يعني يباقي فرح ويرتاحوا الى اش ويتمأن الى اعماله هذا ذي اش هذا بيعمل ذي هو اش طالح يعني برجاء دي موقف صعب وموقف مريح بالنسبة لمن كان قد نفسه في الدنيا وعنده حياة ما هي إلا حياة كثيرة بالنسبة للآخرة يعني المفروض أنه يستغلها أي ما استغلها يعني ذا الحين عاد إحنا ذا الحين عاد إحنا ذا الحين كان الأول بيتعمر أكثر مننا كثير كان يتعمر والظاهر أنه يعني فلذا يعني أخبرنا الله يجب انتخروا في القرآن لأنه النوح في عظامه قال تسعمية وخمسين سنة قاعد يتعيبهم تسعمية وخمسين سنة ما قال عمرة قاعد بعضهم يقول عمره على فهل كان يتعمروا عمار كثيرة والعمرة كثيرة هذا عزيزة متحانة كتر المفروض يعني عمار ما بيجي لها بين الستين فالحينها إذا قحق لها بخيرات ما عاد المفروض الواحد واحد يشتغل لها الامتحان أن المتحان بيجوها أسهل يجري ما معك لها فترة قصيرة يعني تخيل لو يقولوا معك المتحان بس تقولوا أسبوع ما تشبه نفسك ولا ما تشبه؟ ما يشتروا واحد أولا هذا الحين يعني بالنسبة للأول إن كان إحنا ما هو جزء قصيد ديكا دي قالوا ديكا دي قالوا مرة قالت حينقا يعني أنا أخبرها يعني أخبره عن الأنبياء يعني نرجع لي بعد امه ما بدها امر بين الستين اه الخمسين قالت ما ما نجي في ذي في ف يعني نشتين نهذرينها بي، حين يقول يعني بيخيل لنا الموقف، حين يقول بيدعى واحد، حين يقول بيدعى واحد، بيدو أعمال كلها جاهدة، ما بلاء ما يفرح بها، ويقرأها ويرتاح وتون الناس، فأنه ما بلاء هنا ذي بقى يقرأه، يعني ما ذكر ال يعني اللي هيكتابه بشماله، يعني كان الدولة اللي بيفرحه وبيرجع يقرأه وعلم الناس وبيه في الآية الثانية بقول ها مقرأ كتابها في سروري. ترووا ج أعمالهم يعني مرتاح مكيف والثانية عود بالله كبر يوم الغد قال فمن أتي كتابه وبيمني فأولئك يقرأون كتابهم ولا يظلمون فتيلة ولا هناك عليهم من أعمالهم ولا شيء ولا أي عمل عملوه لأن الله مدرك لكل عمل حتى ما يعني ذي بيعمله في سر ما هناك عليهم من شيء فولا فتيلة قال الفتيل الخيط ذي بيجوا في العيمة في يعني في بطن يعني في بطن آخر شب. ولا العيمة حق الثمرة جو في بطن آخر شبك وجو فيه مثل الخيط أبيض يعني هي بسيط قال ما هما ناقذين ولا م... ولا هذيلا ووقفني الظاهر النقطة هذه بيجي قبلها ما بلا كتب سنبيل و قال قال فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فثيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا هذه هو ضال في الدنيا باجه ضال فلاش فالآخرة قال وأضل سبيلا يعني خلاص ما عمع طريق للنجاة إذا ذا الحنة أعمى ما بيسلك طريق للنجاة للجنة ذا الحنة أعمى يعني ما بيسلك الطريق للجنة لمنك طريق إلى الجنة، وهذه هو أعمى، يعني ما يسلك هذا الطريق، هذه هو ظال، مراد أعمى يعني ظال، ما يجي أعمال بصر، أعمال بصيرة، فقال باجي في الآخرة أبعد، يعني أبعد عن أن يسلك الطريق إلى أن يصل إلى الجنة. فمن كان في ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، وإذا لاتخذونك خليلا. يعني بيخبر الله أنهم يعني حاولوا النبي صلوات الله عليه وعلى آله انهم يمحقوا على في الشرق. حاولوا بطريقة يعني استغلوا حرصه حرص يس... على السلامة على إنهم على إنهم نجيه من أيش قالوا خلاص سوي لنا حاجة يقولوا يسوي لنا بعض الحاجات بس احنا بنمثل لكن حاجات جا يعني ما يسابر قالوا مثلًا قالوا ما قالوا قالوا في التسجيل قالوا ما ما يشتري السجيل هذا استثناء ما احنا ما نسجد يعني نحن فيها كان فيها تدلل الزيادة ما حاجة نرتفع بها وجيلة نتكرمها لا نسجد مثلا ولا لا نفعل ولا ندي ذكاء من احنا ولا لا ندري وشو يعني طلبوا بعض الأشياء ما طبعا الآية ما تعرضت بشيء لكن طلبوا بعض الأشياء وهم بايدخلوا في الدين و بايدخلوا ومدري هشو طبعا حصول هذا أن الرسول يفعل هذا يعني مستحيل لكن كان يعني يعني جارب الرسول لا فكر في الأمر ولا يعني إنه قارب أن يفعل إنه تدل على الجرب وإن كادوا يفتنونه يعني قربوا يفتنوا قربوا جاء يفتنوا يعني إنه يعني كأنه يفكر في هذا الأمر لكن ما حصله كان ما يمكن يحصل وإن كادوا لا يفتنونك عن الذي أوحينا إليك يعني عن أن يعني تتنازل عن شيء من الشارع قال آيش لتفتري علينا غيره وآشي. يعني وتغيره وإذا لا اتخذوك خليلا لا تتبع لهم ذلك وتغير لهم بعض الشريعة وإنه يقول لهم ما هم معيد المسجود وما هم معيد المذكا لو تسوي كذا قال لا اتخذوك خليل من يجعلك صاحب لا و... يحصل و... هذا من اتخذوك آيش خليل ولولا ان ثبتناك لكن ايش قال كان كان للنبي يعني مال إلى الى هذا الامر لكن ايش حصل حصل لكن الله جاي اصنم النبي ما يمكن ان يقع في هذا الـ الـ الامر ولولا ان ثبتناك لقد كت تركن اليهم شيئا قليلا لو ما ثبتناك قال كتا قربسن هذا قال يقول الله كتا يعني قربسن انك تركن اليهم يعني تميل لهم شيء قليل قالوا الشيء نفسه يعني يعني شيء بسيط وعادة يقول قليل لكن لو لو ملصت إليه ما البسيط إذا لقى ذقنا كضعف الحياة وضعف الممات يعني نيجي للضعف في الحياة يعني كأنه يعني عذاب مضاعف في الاش الحياة وعذ وعذاب مضاعف بعدش يعني بعد الممات إيه ضعف يعني, يعني كأنه عذاب مضاعف في الحياة وعذاب مضاعف في الممات ثم لا تجد لك علينا نظيرة ولا تلقى أحد يحميك ويمنعك منها. لكن هذه كانوا يقولون لكم هذه يعني الشريعة يعني نفهم أنه ما يمكن الم يعني ما يصلح التهادل عن شيء منها. لأن بعض ال... يعني بعض اللي بيأتي وصل هنا بعض اللي بيعملوا علماء بحاولوا أنهم إيه يعني يتعاملوا مع أديان ثانية أو دواوين لكن على حساب الدين يتنازل عن بعض المبادئ، فالله نهى عن التنازل عن المبادئ، يعني هذا الرسول لو يتنازل شيء بسيط يسر من الجير، وهذا يعني رسول الله ما عاد نافع عليه ولا مشافع له كونه الرسول، تحذير يعني للناس ان المفروض لا يتنازلوا عن شيء من عظيمته، مهما كان، ولا كذب على نايك ولا يسبرو بذاهم على الزملين. يعني نبعث بعض الأشياء لهم يرتاحوا للإسلام وي... ويرتاحوا ويقتنعوا به وبايد خلوه يعني ما نشتبه إذا ما هم مكتنعين بالمبادئ همهر الله نتنادر عن شيء من المبادئ إلا هنا هاي قلنا سورة آية 66 و من سورة الإسراء صفحات مئتين وتسعين بالله من الشيطان الرجيم، وإن كادوا لا من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلفك إلا قليلا خلفك نابع. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا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 أو تسقط السماء كما دعمت علينا كتفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن, ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه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 وكفى بالله شهيدا بيني وبينكم انه كان عباده خبيرا بصيرا قال الله تعالى وان كادوا يعذب الله من الشيطان باسم الله الرحمن الرحيم على محمد وعلى اله محمد وان كادوا لا يستفزونك من الارض ليخرجوك منها وان كادوا يعني إن هنا بيقولوا مخففة من السجية يعني بيأكد هذا الأمر ماي شرطية، يعني وإنه الأمر كادوا لا يستفزونك من الأرض لا يستفزونك يعني يخرجو المعنى الاستفزاز قلنا ال ال ال ال على إذا يجون حتى أعيش حتى يخرج نعم حتى يخرج يوم من أيش من الأرض أو من البلاد لأنه بيقول يقولنا لهم معنا الفز هو الفز يستفزونك يستخفونك يعني حتى يعتنق إلى مكان آخر بيقولوا استفزني فلان يعني ما عاد استرتعت أقعد مكاني حرك يعني مشاعري وأغضبني هيجني هي أراد يستفزوك ليستفزوك من الأرض يعني يزعجوك منها ليخرجوك منها واذا لا يلبثون خلفك الا قليلا واذا يعني ولو حصل هذا ان استفزوك من ارض واخرجكم من البلاد ان الله من عاجلهم ايش بعقوبه ما من قال لا يلبثون خلفك يعني بعد بعدك يعني بعد ما تخرج الا قليلا لو لو حصل منهم هذا الامر وأجوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله لعجله من الله بالعجوبة قال وإذا يعني ولو حصل ذلك وإذا لا يلبسون خلفك إلا قليلا لكن لم يحصل ما بلا قال قاربوا هذا الأمر قاربوا أن يفعلوا هذا الأمر سنة من قد أرسلنا قبلك من رسولنا ولا تجد لسنتنا ناتحيلة يعني قال له أش لو لو استفزواهم وأخرجوهم من البلاد إن الله من عجلهم العاقبة وهذه هي سنة سنة الله بيفعل كذا كما ثما داع كما ثما الناس مع بيأهم ما يخرجوهم ولا يدردوهم أو نحن زال زال يعجل الله لهم العاقبة سنة من قد أرسلنا قبلكم الرسلنا سنة هم إن إنهم إذا إن, إن ع عارضوا مقوامهم ويسدواهم ويحاولوا ألف لخلي يخرجواهم أو يتردواهم إن الله ايه في لهم العجوبة يعني سنة الله فيهم معنى سنة يعني سنة الله في في الرسل وفي الأ الأقوام عندما يتعاملون مع رسولهم إن الله في عجلة العجوبة سنة من قد أرسلنا من قبلك قبل كم من رسلنا ولا تجد لسنتنا ناتها تحويلها وهذه ثابتة ولن أج استطيع أحد ولن تجد لها تغيير يعني لو فعلوا العهد أن الأمر مؤكد أن الله يجل عاقبهم وانتقب منهم وعجل لهم العقاب أجمي الصلاة لذلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر أجمي الصلاة يعني إتيب الصلاة قويمة وقلنا لكم ما أمر الله بالصلاة لكن يؤمر بإقامة الصلاة لأن الله يريد للصلاة التامة إقامة الصلاة بأن تأتي بصلاة كاملة الأركان والاذكار الواجبه فيها وأن تأتي على طهارة وعلى شروطها ما هو اي أي صلاة؟ فلذا كل الأوامر أجم الصلاة أو أقيم الصلاة أو إقامة الصلاه ما بيأمر بالصلاه كذا. أقيم الصلاة لدلوك الشمس. لدلوك الشمس يعني عند دلوك الشمس. دلوك الشمس يعني عند تحرك الشمس من وسط السماء. كما يعني بببتشرح ورجع تتسائل الشمس إلى وسط السماء. حين تتحرك الشمس إلى الغرب أصبحها ظفر. إذا الشمس في وسط السماء قال مجرد ما تتحرك من وسط السماء إلى الغرب بدولوك. هذا قال دلوق الشمس يعني إذا عند دلوق الشمس يعني عند زوالها ما الزوال يعني يكونها في وسط السماء. الزوال تحركها من وسط السماء إلى جهة الغرب. قال قاتل مصرح في هذا الوقت وهذا الوقت هو ايش وقت الظهر المعلاقة مع الدلوخ يعني؟ الدلوخ يعني الانتقال او التحرك ايه او دوالها نعم دلوك الشمس يعني تانتقالها من وسط السماء الى ايش الى جهة الغرب انت ما تتحرك ولو قليلن فاصبح ايش هذا وقت الظهر نعم وقت الظهر وقت الاداة صارة الظهر بدلوك الشمس الى غسق الليل قال هذا بعد خروجها الظهر والعصر الى غسق الليل قالوا الى غسق الليل يعني الليل ما هو ما بلا بداية الليل ما ما غسق الليل وهو وقت العشاء يعني من زوال الشمس إلى وقت العشاء هنا عدة الظهر قال عند الشمس يعني عند زوال الشمس غسق الليل من عندي في الشمس يعني ظهر وبعد يرجع المغرب والعشاء إشياء. الله الفجر. قال وقرآن الفجر. وقرآن الفجر بعضهم بيفسر قران الفجر يعني في صلاة الفجر. يعني أجي الصلاه الصلاة وقرآن الفجر. حينما أطوف على الصلاة. أجي الصلاه الصلاة وأجي من قرآن الفجر يعني صلاة الفجر. سمى سما الفجر القرآن لأنه ركن من أركانها وشيء مهم للصلاة. وبعضهم قال إنه نبه نبه على إيش على أهمية القرآن زيادة في إيش القرآن في وقت الف صلاة الفجر. لها يعني للقرآن أهمية يعني على باقي الأشي على باقي الصلوات يعني القرآن القرآن الفجر. هذا بعضهم يقول أقمن قرآن الفجر بعضهم بيفسر القرآن بالصلاة بعضهم يقول لا أقمن القرآن الفجر يعني يجيب القرآن قوي مستقيم يعني تقرأ قراءة يعني فيها تأمل وقراءة فيها تمهل وبعضهم أيضا يقول إن يكثر فيها يعني يزيد فيها من التلاوة يعني من القراءة زيادة على غيرها من الصلوات ليش القرآن الفجر قال ان قران الفجر كان مشهودا لأن قرآن الفجر قال قالوا ملائكه الليل وملائكه النار يعني بيجوا ملائكه الليل يستمر طوال الليل الى الفجر ويرجعوا ملائكه النار يناوبوا وملائكه الليل يساعدوا هذه الوقت ذي بيجي ملائكه النار بيجي وقت الفجر يعني وقت الفجر وقت الفجر بيجوا عند ملائكة الليل ما قد أنطلوا بي يعني بيحضرو جميعا. فقال مشهدا يعني تشهدوا وملائكة الليل وملائكة النهار. <تصفيق> نعم يعني له مزية زيادة على غيره. فلذا بيقولون ال... القرآن يعني يعني يعني يجي يستنبر في جرا... في صلاة الفجر أكثر من غيرها من الصلاوات. أي هذا الآية. وقران الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل قال الكثره يعني زياده في التلاوه بعضهم وقالوا بالاهتمام بها وفيها فيها ايضا التامل فيها والتامل فيها وقالوا ربما ان الانسان بيجي في صلاه الفجر بيجوه اصفى في الذهن لانها بيجي اما اذا هو بعد نوم ولا بعد صلوات هي يتهاجد بيجوا اقرب يا الله ومن الليل فتهجد به نافله لك عسى ان يبعثك ربك مكاما محمودا يعني قال قال الله يعني ومن الليل يعني كانه باء جزء من الليل تهجد وتهجد في جزء من الليل والتهجد يعني معناه هو يعني العباده بعد النوم لان أصل كلمه تهجد هي من الهجود والهيجود والنم الرجود الهيجود يعني ال ال النوم فالتهجد يعني ترك النوم يقول الهيجود هذا النوم فالتهجد يعني اترك النام. ترك النوم ترك النوم تعبد أهل يعني ترك النوم وأهل العبادة خلنا نقول فبيقول التهجد يفسره بالعبادة بعد الأش بعد النوم هذي هو بعد النوم. هذا لأنك تترك الهنجود لعبادة الله ومن الليل فتهجد به نافلة لك يعني كأنه من المراد جو آخر الليل المقصود أنه يتنفل آخر الليل من هذا اللقف يجوه أحسن ما هو أول يعني الليل نباير قد في أول الليل وآخر الليل يقوم آخر يتنفل ابن الخير قال أنه إذا عطف تشمس أجل جمال نعم نحن نفيذ عن ومن الليل فتهجد به نافله لك طبعا هذا ما هو لا أش نافلة لرسول الله ولمن أراد. يا نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا يعني عندما يتهجد في أي في الليل لا على الله قال أجب على مقام محمود المقام قال المحمود أبيه يحمده الناس جميعا حتى بعضهم لأن عالي هو أعلى المقامات في الجنة مقام قال يحمده حتى الناس والمؤمنين بيحمدوه بيحمدوه يمدحوه أولا لأنه أعلى المقامات ثانيا في هذا المقام الذي أعلى المقامات بيتملك الرسول أنه يشفع للمؤمنين فيزيد أيش من يعني من درجات يرفع المؤمنين من درجات إلى أي من درجات إلى أخرى يعني بيرفع من درجاتهم هذا هذه الشفاعة قالوا أي للنبي فنح قال عساي بعثك ربك مقام محمودا يعني يجعلك في هذا المكان هالعالية الذي تستطيع بها أنك تشفع لأي للمؤمنين من أصحابك من أي وترفع درجاتهم فبا يحمدوها الناس لأجل هذا المقام إنهم يعني أعلى مقام وأسمه يعني يعني مقام منزله عالية أيضا نقول من با يستهز حين يأشر يرفع من درجاتهم بايرتع المؤمنين وحمدوا على هذا الأمر وهذا دي بنزعي به الإنسان في أشياء ناء يعني بعد الأذان يعني نقوله يعني خير الفرق إيه نا في يعني زيادة ولا هي واجبة هو ذاك النافلة بعضهم بيقول نافلة واجبة يعني نافلة ونافقة على رسول الله خاص لكنه قال نافلة قد قال نافلة معنى نافلة يعني زيادة يعني كان زيادة على الفرق الظاهر ما هي واجبة وأقول ربنا ما هي لا لا ما هي يعني جماعة يعني النافلة ويجيب راده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 هي يا ولا دي بعدها دي بعدها يقول غرف التراحي دي كاملة يعني المفروض إن التهجد يعني القيام أخر الليل فيها أثر فيها أثر ونقول القيام أخر الليل الذي بيقول قال هادي على السلام رواه يعني ذكر نبض صلى الله عليه وعلى آله إنها من أي من حافظ على أو صلى ثمان ركعات في جوف الليل لأن الله بيفتح له إذن فتح له بعضها بيقول ثمان عشر باب إلى الجنة يعني إن الله بيسهل له الطرق إلى الجنة يسهل له أعمال الخير ويسهل له طريق الصلاة ويسهل له طريق التوبة يعني بتسهل له يعني أمور الصلاة يعني كأن كل شيء بي بيساعد على الصلاة إذا حافظ واحد على هذه الركعات على هذه الركعات وما بيجلا قليلا ووقل الرب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطان نصير ادخلني مدخلا صدق يعني ادخلني دخول المدخل يعني المراد يعني أدخلني دخول صدق يعني دخول خير وعزه ونعمه واخرجني مخرج صدق كذلك دخول خير بعضًا بيفسر دخول المراد الدخول إلى القبر أدخلني القبر إيش ويجونا إيش يعني أدخلني دخول خير لا يكون فيه إيش يعني مشجع عليه وأخرجني كذلك من القبر مخرج فز يعني دخول خير ولا يكون فيه إيش مشجع عليه فهذا يعني يقول الإنسان سعيد ومرتاح فيه عند ما يدخل القبر عند ما يخرج القبر هذا واحدة وبعضًا بيفسرها بأن دخول مكة. كيف يدخل مكان اللي بيقول ادخلني متخلصت يعني دخول صدق ودخول خير وانتصار ولا يكون فيه اي يعني خساير واخرجني منها خروج صدق يعني دخول يعني أخرج وانا منتصر وانا قوي والناس معي ولا حد يتعرض لي ويجدي كل ما اسمع والظاهر انها يعني بيصبر في كل شيء ان حد حبه تغادر ثاني ففوار في كل أمر يدعى اي واحد ان الله يدخل في هذا امر يدخل فدق ويخبر منه ما يخرج فدق يعني انه يدخل بخير يعني يعني على ما يريد ويخرج يدخل بخير ويخرج بخير قال واجه مستدق يعني كان الشيء المرضي وال يعني ايه خير بسرور ذيه نعم عندك يعني ذكر الحسن ذكر الحسن الإنسان صدق يعني ذكر الحسن الإنسان صدق وهنا يعني الحسن ولا دخل ف... وجعل لي من لدنك سلطان وجعل من لدنك يعني جعل, لي... جعل لي منك سلطان يعني قوة وحجه ويش ونصر واجعل الله له النصر ويجعل له الحجية البالغة وقول جاء الحق وذهب الباطل إن الباطل كان زوجة قل جاء الحد يعني ظهر الحق وذهب الباطل يعني وانتهى الباطل ذهب يعني انتهى حين يقول مات انتهى اذن محل الباطل وقال كان الرسول بيكرده هذا قالوا كان بي على على الكعبة حول الكعبة حول 360 مئة وستين سنة عندما دخل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وجابي يهدد الآية هاي يقول جاء بقول جا, جا, جا الحج الباطل إن الباطل كان ذهوجا ويقول ب بالعثة في عين الأصلام بلبيت الصلاة وقال ارجع الصنم ما كملهم وينكسر الأصلام على الكعبة يعني إنكز الآن ظهر الحق وانتصر الحق وانتهى الباطل إن الباطل كان ذهوجا يعني كان عادة الباطل إن يجي إيه ذهوج إنه ينتهي في محل في كل الأباطل ما هو مبني على أن يستمر. يعني في هذا كان في تبشير للمؤمنين أنه لو حصل غلب أهل الباطل فين له نهاية؟ إن الباطل كان ذهوبا، مهما كان. فالباطل أكل نهاية، بينتهي. يعني كأن أم يعني بينتهي ويضمحل. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الله بنزل من القرآن. اذي المستشفى دي يستشفى به من الامراض الامراض يعني بيجي امراض حتى ي... انها امراض نفسية وبيواجهها يعني بعلاج بي... الكثير من الامراض النفسية كثير من الامراض النفسية يعني عقد نفسيه بعضهم يتحقد والله ي... مثلا إذا قل عليه الرزق والله قل ولا جاله مرض والله جاله شغله والله يجد في حاله وقرأ القرآن وتأمل آياته واي ما فيه من مرض يعني بيبين ايه بيعالج الامراض في قد صيف الانسان هذا بالنسبة النفسية ايضا الامراض العضويه يعني قد يجي فيه الم قد يجي فيه مرض في قلب او في رئاه ولا في جرح او اي شيء ويقرأ القرآن ويشفى من هذا المرض قال الله بي يعني نزلنا من القرآن يعني من القرآن يعني كان بعض آيات القرآن نزلنا ويجي فيها شفاء فإذا بت يعني يعني مثل الفاتحة بها يعني يقرأوها بالشفاء وبتنفع في كثير من الحالات أيضا مثل بعضها بي فيها يعني نصوص خاصة مثل آخر الحاشد الذي لو أنزلنا هذا القرآن على جبل فلاخذ قال الرسول صلى الله عليه وآله إنه يعني إذا وضع الإنسان إذا جاء أصابك الألم ووضعت يدك على مكان الألم وقرأت هذه الآية إن الله يشفيك من كل داء إلا إذا قدوا الموت من لسهام فالهو الموت وقال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمن وما هو رحمة والرحمة يعني هداية إن هداية المؤمن إلى طريق الخير يعتبر رحمه الرحمة لو نجاه أيه من أيه يعني من الشقاء الشقاء في الدنيا والشقاء في الآثور وَلَا يَزِيدُ الْظَالِمِينَ إِلَّا خَسَارَةٍ لكن بالنسبة الذي ما يرضى بالقرآن ولا يعني ما يرضى يعني بينكر وبهج ولا يرضى عمل به هذه ما بيرضى يمتثل للقرآن قال هذا ما بلا بيزيده يزيد الخسارة يعني خسارة لأنه في حين تأتي آيات يعني بتطلب مني يسوي كذا ويسوي كذا وما يسويها زادها اي زائق خسارة وبيزيد العقاب أيضاً على الآخرة وأيضاً بي يعني, بي يعني بيضيقوا منه فقال هذا شأن القرآن هو أطلاً للنفع والكشفاء والهداية الكثير للهداية والشفاء ولكن الظالم أذي بيعطيه وذي بيعطيه قال هذا قلبي بلعف بيخسر لو ما بلاه على الخسارة أنه حين يكون يعني يرشدها الله إلى أيه يهبل التوصيات وإرشادات ويخالف فيها، حين يخالف تسجل عليه، وزاد إيش؟ وزاد إظيانه وزاد ظلمه وزاده يعني أكثر خسارة يعني هو بينفع، وذي ما يستفيد منه يتضرب أكثر ولا يزيد الظالمين إلا خسارة الله يسفر الله أنه عنده أنه لا يستعيب على خلال عالم الله إيه، بأس ورحمه، هنا يعني ذي بنفهم من الآية هذا إنه قال بجيو الشفاء رحمه يعني كان الهداية وتوضح يعني معالم الدين يعني, في يعني توضح معالم الدين وإنه عرف واحد الشرع هذا رحمه ونعيش من الجاهلة وإنقاذرها من الشقاء في قال الله أنه رسال محمد رحمه للعالمين يعني يلي ينقذهم من الآش من الظلمات يخرجهم من الظلمات إلى النور ويخرجهم من الشقاء إلى السعادة وإذا أنعمنا على الإنسان أعرضه ونأبجاني به وإذا مسأوى الشر كان يعوزه قال هذه يعني عجيب الإنسان هكذا كان طبعه إذا أنعم الله عليه يعني إذا هو مرتاح مع نعمة نعمة والنعمة سواء في صحة في الجسم أو نعمة يعني رزق وأيضا من النعمه الأم قال إذا أنعمنا عليه هذه الأشياء خلاص ما عبد ذكر ربي وأعرف عنه التوجه إلى الله وإذا مسأوا الشر وإذا جاله يعني جاله شق له قليله ولا جاله مشكله ولا سواء خوف قلي يعني ذال خوف ولا جاله مرض ولا لكن يعني بشكل يعني ما هو قدو يعني زيادة يعني كما قال كثير من أمراض تجيه ما بتلاهم إيه أسمع بتلاهم ربي بيسبريش فيه ولا ربي ولا كله مديء، ولا إنه يطمئن إن إله ويركان عليه، ولا جاله نقص في المال، نقص الرزق، ولا جاله يعني يعني شيء يعني خوف، قال كأن الإنسان يعني ما بيتذكر إن أنا عمل الله عليه، ما حان ولا، وإذا حذر ربي نقص عليه بعض الرزق، ولا جاله بعض الخوف، ولا ما ما استفاد ورجع يشكر يعني يرجع صل ربي. ويصلح نفسه يطلب ربي انه يعني انه يعيد النعمة ولا يعيد الصحة الصحه يعيد وقال ان جاء الخير أعرضه ما هو في ما هو في واحد ربي وان جاءه جاله قرفا قليل ما بيترحم ايضا بيات ربي بايثل شيء خلاص الحين نجمع كثير الحين ما بيقنع عن ربي بايا بلا شيء لكن يشيء نجمع بين ذال الآية وبين الايه السابقه فقال وقال وإذا مستكم الضر في البحر ظل من تدعونه إلا اياه يعني إن الإنسان كما جاء للبر يرجع ذلك ربي حتى المشركين وهنا قال ما ابي حين بيجيه ان إن جاء خير ما تلحم ربي وإن جاء مشاكل ولا خوف ولا قلة رزق ولا لا ما بيئة ربي بأي سبب شيء فهنا وش, يعني ليش وش الفرق بين الآيتين هناك الآية كأنه للإشي عندما يعني إيش يضطر الإنسان حالة الإضطراب يعني عندما إيش قال من الحين جوا في البحر ورجع يقدر الأمواج هايجة وترى الماء يقدر مقبل عليك قدرًا مضطر هناك ببي ترجع ثلاث ربي ببي تلحم في هذا الحال حالة الإضطراب لكن حالة الط الحالة الطبيعية ينقص عليك الرزق قليل ولا كذا ما بتراها إنك تدعين ربي يعني بتيئة ربي بيج يبلكي ولا ب يعني كأنما ربي يدبلكي طبيعة الإنسان إذا ما بلأصابه قليل من الضر سواء قليل نقص من الرزق أو نقص من الأمان أو نقص من الأهل أو نقص من الصحة قليل ما بتراها من ربي بايزبر يشفيه ويرجع إلىه كثير من الناس هذا طبعا في كثير من الناس فقال هذا طبيعة الإنسان بيكون غافل وبيكون بعيد عن الله سواء عمل الله عليه ولا ايه؟ ولا قلن عليه، والمفروض إنه إذا عمل الله على الإنسان، إنه يجوب يشكر ويرجع ربه ويزيد من عبادته والشكر له، وإذا أيه نقصت عليه، فإنه يدري بالقرط ويرجع ما بينقص على ربي الله حيني ما حد واحد. إذا نقص على نقصت على مثلاً جاء فيه مرض، ولا جاء له خاف، ولا جاء له نقص في ال الرزق، يدري إنه يرجع صلاببي ونبي باي يقبله. لكن قال. بل أكثر الناس ما بيحذوا إن أردتهم ونوابلهم كل شيء وهم يعني في عافية وأمن ورزق ورخاء ماهم في هذه ربي خلص أعرض ونقى بجانبك قال ربا إذا مسأل إنسان وإذا أنعمنا على الإنسان النعم كل شيء يعني يعني يرتع للإنسان والصحة الأمان الرزق يعني كل ما يعني يرتع للإنسان إذا أنعمنا على الإنسان أعرضه ما هذا يعني يعني أعرض عن أن الله و أنا إيه يعني لا وأنا آب يعني وابتعد جانب الحين يعني كانت يعني الجانب يعني شك نأب ابتعد ما هو ابتعد عنه وإذا شر كان يؤزر يعني هذا الكذاب بي ما عندن ربي باي باي على ما ربي في ما ربي ذي باي وراي دي جاي دي جاي ربي ذي باي أمنه وإذا مسأك كان عوساء إذا هذا طبيعة الإنسان في غفلة وبعد عن الله ولا يستفيد من آج من من أذي النعم أذيه بي والله بيهب له نعم هذا النعم يعني إن زاد له فنعمة هو اللي يشكر ويدري يعني النعمة هي نعمة من وجه اولا اللي ينزل يرتاح ثانيا نعمة اللي ينتبه ويشكر ربي لكن ما بينتبه وأحياناً يفتدها الله بعض النعمة يجي لها النعمة الثانية يجي لها إنه ينتبه ويرجع وصلها ربي ما بينفع فيهم في كثير من الناس قلنا إلا إذا هي حالة تبقى لك خوف شديد يعني زيادة ومعنده وتخاف ولا عدراء أن حدبها ينفع أولادا ترجع يتلها مع بلا ربي حالة الاضطراب نفرق بين ذلك الحالة والآية السابقة أن الآية السابقة مرد بها حالة الاضطراب كما بدأ الإنسان في حالة إضطرار يرجع صلى الله لكن إذا ما عبد الله قليل ما قد يجار ما قد يحارس الطرق. بيجي هو أي ما ما من ربي الذي باي سبر له. بيجي يدور هنا ويسبر كذا. دور في المستشفى يدور العلاج دور كذا ما بيتلهم من ربي الذي باي ويدعي ربي ونربي باي يعني إيه نباي ما بلاه نبي بلاه ذيك. وإذا أنعمنا الإنسان عرضه وناه بجانبه وإذا مسأوا الشر وكان يأوسه. قل كل يعمل على شاكلته. يعني بعد ما قال به الناس ما بيستفيدوا من الحد، بعجل القرآن ما بلاب من هالأشياء، يزيدوا ظلم، يزيدوا نفور، وكل ما يعني من ما نبعث بهم كل واحد يعمل على شاكرته، على شاكرتي يعني على طريقه، كل واحد يعمل على يعني أبي يعمل جيد يعمل جيد، ما بيقول لك يعني وش ما يعني على ما بعض الناس. يعني بيقول الله يعني بهذا فيها تهديد في الوالد، لذي <تصفيق> خاله. خلاص توي ما بده كل واحد يعمل ذي، هذا بده يت يتخرج النهائى، هذا بده يعمل الخير، ويتخرج النهائى يعمل الخير، وذي بده في يعمل الشر وبيدخل الجنة. هنا بيقول هنا المراد الحين يقول كل, كل كل يعمل على شاكلة التهديد، التهديد لمن لمن خرج عنه يلحق. فقال. يبيقول لا يعني بعد ما عطى الله الأدلة والآية الآيات والأدلة الواضحة بيقولها خلاص ما بعد ما توضحت إنهم كل جيك كل واحد يختار ذي بده ذي بده في طريق الخير اختاره وذي بده طريق الشر يختار كل واحد يعني مخير لأن الله ما بيجبر أحد على أي على أي طريق يقول كل اللي على شياكله إذا الشياكله في الواقع هي يعني الطريق أصلاً هي طريق يعني شياكله يعني طريقته وما ذهبوا على أي على حسب ذي بده فربكم أجزلك كل قل كل كلن يعملوا على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا هو داري من هذه باي أهدى ومن هذه باي سديلا وهو داري من هذه أيش باي باي ذل يعني أيش قد أوضحت اللي قد قدي أوضحت اللي ما الدليل وعجمت البرهان كل واحد أيش ما ذي بده والله داري برنا عفّين قال هو داري من هذي مفتي ومن هذي ما هو مستدي بل بل قال بذي وأهدا يعني كان عبّن يعني متفاوتين بين ناس مفتي وناس زيادة في الرداء وناس أهدا فالله داري بالناس يما ويسألونك عن الروح كل الروح من عند ربي وما أوديت من العلم إلا قليلة قالوا إن اليهود أو علماء من اليهود قالوا الناس يروح يسألوا رسول الله يدره هو نبي أولى قالوا يسألوا عن عن بعض المثال وبتروه يجيوض عليهم ومن ضمنها الروح يسألوا عن الروح وشي اذا خبر لكم وشي الروح يعني ما هو صد ما هو نبي وما هو داري وقال قال ما هو داري فهو نبي يعني عدة أشياء هي قالوا الروح ..والساعة والكهف انا أصحاب الكهف يعني ذكروا عدت مسائل فالواقع قالوا كذا قالوا بعضها با يقول اذا جاوب قال جاوب عليها كلها انه داري إنه ما هو نكذاب واذا جاوب عليها يعني اذا قال ما هو داري به ما هو نبي وان قال انه داري بها كلها ما هو نبي وان قال انه داري بعضها وبعضها ما هو داري فترون انه نبي فاحساله من الكاف من قصة أصحاب الكهف ومن قصة ثانيه أخبرن وسألهم من الروح ومن الساعة بعد بعدي يوم جاء قال ما هو ذلك يعني جاء يهود أشد قر جاء قال نبي واليهود الحين قالوا لهم إنهم يعني وصلوا في حال إنهم أشد يعني اثنعوا بأشد بأن هذا نبي على ما قال اليهود هذا حين قال يسألونك عن الروح وإيش الروح تقول الروح من أمر ربي أنا ذلك هذا أمر الروح هذا أمر خاص بالله من أمر الله ما ندري ولن تدارن وما أوديتم من العلم إلا قليلة. يعني ما لندارن يعني مهما من العلم مهما ومهما أدركت ومهما أدركت <تصفيق> ما ما بلغتم ما ما عرفتو ما ما أدركتو ما الله شيء قليل. ما بيجادم تضرب كل شيء حتى تدروش الروح يعني يعني عبف يعني عبها شيء كثير بتجالوها ما ما بلروح وبس. ولا إن شيء هذا بفشر الروح يعني الروح هذه في حياة الإنسان والحيوان والله يموت كمار. بيقولوا معه فيه روح يعني فما بيقدر يتحرك ويجي ولا يدركه كما فقدها يعني بيقول نقول <تصفيق> ما هذا هذيك بيقول روح اي لكن كيف فيه ولا وش هي ما حد عارف حد عارف يعني والحياة حياه ولا هذه يحيى بها الانسان الروح يعني هذه بيجعل الانسان حي وبعضهم بفسر تفسير اخر ان الروح جبريل عليه السلام يعني إنه ملك من الملائكة بعضهم فسر جبريل بعض يقول ملك آخر قال لا ما إذا فسرناه في جبريل فلا يعني إنه ملك من الملائكة في جبريل لأن هذه تسمى الله روح في آية تسمى جبريل روح ندل به الروح الأمين أو بآية كذا ندل به الروح الأمين يعني إن هذا من من عند الله تسألوا عن الملك هذا ولا يدري شيء لا تروح من ربي, ربي. أميراتي. ولا هذا شيء من الله. ولا هذا شيء من الله. نعم. يقولنا بيفسرها بواحد. بدي عندك بعض بيفسرها بالملائكة وبعضهم بيفسرها بالقرآن الروح. بقولنا القرآن بيقول حياة للناس. لكن الظاهر اللي هذا بيفهمه واحد. اللي بنفهمه إنه معنا الروح. يعني الأشيء الروح هذه بيحيا به الإنسان. هذي بجي الإنسان بها حي ورجعي إذا فقزها يقولوا مات هذا اللي بيسألوا عنها أما كثفي أقول لا ماهيتها وحقيقتها ما حد حداي برضو نعم امرأة هذا المعنى واسألونك عن الروح يقول الروح من أمر ربي وما أتيت من العلم إلا قليلا ولا إن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا يعني إن الله سبحانه وتعالى هذي بي يعني هذي بي النبي وهذي عند الله على النبي وهذا الشريعة هذي جابها ولو أراد الله أن يبعد الوحي ويبعد كلها قال إيه يعني ما منستطيع أن الرسول ولا نستطيع الناس ما منستطيع حتى يذكروه لو بدي يعني يمحي الشريعة ويمحي القرآن ما من يستطيع يحصل على شيء منها اسمه الله من الله ونعمه من الله ينتبهوا ينسبوها ان هذه من الله ما هي من اي ما هي من النبي وان الله لو بده يبعدها مع يرجعها الله ويعني من يعني الله هذا بس هي يعني ما هي من النبي بدي ربي يبعدها مع من الناس يحصلوا عليه ولا الذي اوحينا اليك فاذا ذهبنا بالذي اوحينا اليك بالقرآن وبالشريعة ثم لا تجد لك به علينا وكلا ما عمل لك أنت أحد تعتمد على في أن يرجع له يعني أحد يمفعك وكلا يعني تتكل عليه وتعتمد عليه ما تلاقي أحد تعتمد عليه يعيد لك الشريعة وإذلك القرآن لو يبعدها ربي إلا رحمة من ربك قبل إذا قال رحمة ربي وعادي هذا لو يبعدها ربي يعني هذه من عند الله وهي نعمة من عند الله ولو ويعني ولو بد ربي يسربها والله ما من استرى الناس يحسره عليه الا إلا رحمة من ربك يعني ما من استطاع ولا من حد عادها إلا إذا به رحمه لكن إلا إذا به رحمها من الله وعاداه إن فضله كان عليك كبيره يعني فضل كبير حين يجيب عليك ويعرفك الحق ويعرفك الهدايه ويعرفك الشريعة والقرآن ويحفظها أيضا عليك قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا فقل يا محمد لهؤلاء لو تجتمع الإنس والجن كلهم الجن يسوى مثل هذا القرآن ما استطاعوا يسوى مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير لو بعضهم يعني متعاون يعني متساعدين وتكاتفين كلهم الإنس جميعا والجن جميعا وإذ كاتبوا جميعاً اللي, اللي مثل هذا القرآن ما نستطعوه فوه يعني ذا الكلام يعني ما هم بشر ما هم من, من الرسول حتى يقولوا أن هذه ثواغ ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأضى أكثر الناس إلا نفورة قال غير الله الأساليب وغير الله جاب عدلة وجاب أساليب كثيرة بالترغيب وبالترهيب وبال يعني وبالأمناجشات وبالإقناعات كل الوسائل استخدم الله في القرآن لإقناعهم لكن ما ب... ما نفع فيهم أبى يعني رفضوا أكثر الناس إلا فورا ما يرضيوا إلا أن يكفروا يعني ما يرضيوا اي يصنعوا يرجعوا للحب ما يرضيهم منهم بهذا الحب مع إن إحنا في كل يعني من الامثال تغيرنا في من الأمثل وعد تدمية يعني الأدلة هذا وال والحج والأخبار ولا يعني والوعد يعني والوعد بالخير في الدنيا والوعد بالخير في الآخرة والوعيد بال يعني بالعذاب العاجل والوعيد بالعذاب ال يعني الأجل كل هذه الأشياء اللي يؤمنوا لكن ما نفع بهم فا أكثر الناس اللي هم وقال سمع هذه الأشياء أمثال كلمة أمثال يعني لإنه بي يعني بيجي يعني أمثال بيجي يعني إشي قوية ما بيقال لل إذا ذكر شيء يقال له مثل إلا إذا فيه معنى كبير حتى كأنه بيرد بييجي ينادوا الناس لحين كمابي كما قال بها واحد إذا جاءه جميله يعني في مكانها المناسب وارتاح الناس جيت ما ذلوها واسمح مثلا ما هو أي كلمة فإذا كان الشيء الغ يعني أشياء الغريبة أشياء قوية أشياء اللي دي فيها زياده في الدلالة في درا في الإجنة في النذكران ما نفع فيهم من هذا الذي في هذه زيادة في الإيضاح وفي الدلالة وقال حين سماها مثال يعني هم يعني كأنه مثروا هذا يمثروا هذه زيادة فأبا أكثر الناس إلا كفورا قال كفور يعني كأنها يعني الجحود إلا جحود وعدم التصديق بما ينفع وقالوا لن نؤمن لك أذهدو وتحذو عنده قالوا لن نؤمن لك أذهدو ففجر لنا من الأرض جنباً نحنا مؤمنين لكم من صدي نبي من عند الله اللهم تفجر لنا جنباً تنبع من من الأرض أو تكون لك جنت من نخيل وعنب ولا يلك جنة يقول لك ربي جنة كذا يا وتفجر وتفجر الأنهار عندنا كذا بدي تقول تخرج الأنهار في بين الأشج بين النخيل والعنبر فتفجر الانهار خلالها تفجيره يعني تفجير واضح ماكد يا تفجيره بمعنى مطلق للتاكيد او تسكت السماء كما زعمت علينا كذبا قالوا احنا مؤمنين لكن لا اذا كذا او كذا او, أو تسكت السماء ولا تسقط السماء مثل ما قلت حين قالوا كما زعمت لأن الله قال الله قال يعني انه ربما يجيهم بعذاب والله يسكت السماء المؤمنين الله يثبت عليهم السماء كذبا او نحو هذا الكلام يعني إن الله قادر على أن يسقط عليهم السماء قال ها وصل السماء كما مثل ما قلت كما ذكرت قلت ان ربي قادر على أن يسقط السماء لا مهم الواقع ما قالوا هذا الكلام إلا استهزاء و... وانكار أي يعني قالوا ما هو قال ها هص... وص... ص وص... السماء علينا كما ذكرت إنك قلت في باين ربي بي... يعني قادر أن يسقط السماء عليكم كشفا قطع فهالمحنا ممن الاكل الله إذا سبز كذا فجرت أنت لنا ينبوع ولا جامع في جنا ولا أصفت أنت السماء مثل ما بتقول فما زعمت يعني من الناس ما وصل مثل ما بتدعي تصف السماء أو تصف السماء كما زعمت علينا كسفن كسفن يعني قطع أو تعثيب بالله والملائكة كبيرة. بربي في كذبة ولا في ربي وتجيب الملاك جوا قبالنا يعني كبير يعني مقابل لنا كبير يعني مقابل لا لا كبير يعني مقابل بان هو بص يعني على هذا الفعل كانه مفرط يعني على ذا يقول تعمل المفرجه الجامء تعظيم الله والملائكه في الله جو يعني جماعه والله جو كبير يعني ديش لك برمان او ظاهر كده او تعظيم الله ولا احنا منك لا لاجه تربي وجند يوم او يكون بيت من زخرف يعني بيبين لنا كيف ان ولا من زخرف الزخرف الذهب الاصل يعني ذهب لكن نحن من الله هذا او هذا ولا من ذهب او يكون بيت من زخرف بيقولوا الزخرف هو اسم يعني كأنه مزين بالذهب دي شيء من الذهب. كان والله اصل الكلمه يعني الذهب قالوا هنا بيت من زخرف يعني ما هو شيء بيت من زخرف يعني مكونات حقت زخرف يعني بيت من ذهب او يكون لك بيت من زخرف او ترقى في السماء والله تطلع في السماء تطلع يعني تصير في والله او ترقى في السماء ترقى يعني تفعل. او ترقى في السماء ولن نؤمن لروجيك قال ولا أحد من المصدقين له بلأثا لما تجي لنا بكتاب حتى تنزل علينا كتاب نقرأه لما تجي من السماء تروح من السماء وتنزل كتاب كتاب قدو جاهز وجح وإحنا لأن القرآن ما هو يعني هو ك... ما هو ما نزل كتاب هو الوحيد من بين الكتب السماوية الكتب السماوية هارثافية كانت تنزل كتب كتاب كذا بين السماء إلى الأنبياء إلى رسول بعضها في ألواح ولا في أوراق ولا أما يعني القرآن الكريم في نزل للواحد يحي الله إلى أي إلى رسول يعني من عن طريق الملائكة إلى بصر يعني بين كل الكلام إلى رسول الله ما هو مكتوب ما بين الكتاب من السماء وهنا قالوا ها وإحنا ما من الله قال والله صل في هذا السماء ولا إحنا مصدقين الله سقط من السماء إلا إذا نزلت لنا كتاب قرأناه إلا قال حتى تنزل علينا كتاب النقرأ قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسول كأن سبحان ربي يقولنا أحيانا نتسعمل للتنزيه وأحيانا للتعجل سبحان الله نحن نقول سبحان الله يعني, سبحان الله يعني, يعني عجيب أمر ربي ولا هل كنت إلا بشر رسول قال من الله بشر رسول ما نذيب نتبر ما نذيب نسوي هذا الأشياء المعجزات يعني ما معنى أن يطربوا منها المعجزة أي شيء يشته الله سبحانه وتعالى أرسله إله جعل لهم دلائل معجزات الله اختارهم وما هو. هو شم ما يشتهي الله يسب لهم قال من انا لحين ربي اسوي شيء ما بدكم لا بشر ارسلني الله ما جهدي اثرا هل كنت الا بشر الرسول وهذا ايضا يعني دليل لهم يعني ان هذا الامر ما هو بيده ما لو هو سحر ولا ليش ما يسب لهم سحر مثل ما كان بيده وما منع الناس ان بين الله حقيقة موقفهم في الواقع قال وما منع الناس أن يؤمنوا اذ جاءهم الهزاء إلا أن قالوا أبعث الله بشر رسول الله ما هنما جاء لهم دليل ولا معجزة ما هم يجي ميزات معجزات مدريه كم بعد قالوا ها يا الله هم سوي لنا كذا سوي فالواقع الذي منعهم الايمان ما هو ذا ما بلا مساعدهم ما يؤمنوا لهذا الشيء. يعني فقال ما منع الناس يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشر الرسول قالوا كيف يعني نؤمن لدى هذه يعني ما قاعد يؤمنوا له وقالوا مثلهم هذا هو المانع لهم ما هم ما جاء معجزات ولا ادله جاء إذا نفهم هنا يعني قالوا هنا الحصر ولا القصر يعني ما منعهم اي مانع الا هذا المانع فالواقع به موانع اخرى المانع يعني أكبر مثل يعني معانى مثل الطمع وهولها وهول في الدنيا وخوف على ذهب سلطه سهم على ذهب يعني هاي من على يعني أطمع الدنيا في الواقع هي منع منعت ما سعى سيمينون الجلاء يذهب الجاه على الدم والكبار لا, لا يذهب يعني زعامته ولا يبدي من مثل باقي الأفراد لكن هنا بيقولوا إذا المرض ما معه حسر بيقول حسر حقيقي ما يعني ما هو حذر حقيقي بيقولوا حذر إضافي يعني بعض المرات يجي الحذر يقول لا إله إلا الله يعني ما بشيء إلا الله هذا حقيقي وأحيانا ما بيجي هو حذر حقيقي يعني يقول ما محمد إلا رسول مش يعني ما هو رجل ما هو رجل وما هو يعني ما هو بياكل ما هو آكل وما هو شارب ما في أي صفة ما بلا رسالة الله يعني رسول وهو صادق وهو أمين ما هو ما بلا رسول بس في كل صفات الخير هناك صفات كثيرة من صفات الخير لكن في يقول ما هو الله رسول له قال لي قالوا إنك كذاب وساحر ومدعش ما هو كذاب عندك ما هو الله رسول يسمعوا هنا قصر يعني حصر إضافي ولا يعني بينفي حاجة بيدعوها ويثبت حاجة واقعية يعني حين قالوا هنا ما تدعى لنا شيء معجزات قبلنا معجزات قالها ما هو صد ما منعهم إلا إيه إنه حين يجاهم مثلهم هذا كأنه يقول أراد به يكذبهم في قولهم يأشر يعني في زعمهم أنهم لا يجعلهم آية شو قصر قلب ما قال الله أنه ليش يباقي إلا أنه مذهوم هذه كلها فقالوا لأنه من الأفكار تفجر لنا أو تكون أو قالوا ما إحنا مؤمن لك لما تسوي لنا معجزة كذا والله كذا والله كذا قال ما منعهم أن يؤمنوا أن أنهم لا يجعلهم معجزة ادري ما منعهم هذا الأمر ما منعهم الله حين. يعني تحانك ولاك يجيب ويش لبشر مثلهم ليش يوانته هذا يجي رسول فما من الناس سيؤمنوا إذا جاء إذا جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا الرسولا هذا هذا لمنعه قل لو كان في الأرض قال يجوب عليهم لو قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا نزلنا عليهم من السماء ملك الرسول قال لا يعني يعني الله حين يرسل رسول من البشر والواقع هذا لأجلهم يوم منهم يوم عارفه بالله بيئنس بيت يعني يتكلموا معه ما حنرس حيوان ثاني ولا شيء بشكل ثاني ولا بده ينفروا منه ولا ما ما يقتنعوا به ولا ما يعرفوا حاله ولا قدر مدري يعني يجي لهم واحد جواي من جنسهم يقول يكون هذه يشتي يعرف هذه يشتي يعرف بايش طرق يفهم منه أكثر ويحققها سرد الحينك كما بهواه عليه يعني ذا بها حاجة قد انت داري مسألة حين جي واحد يفهمك مدرين منين ولا جي واحد يفهمك من اسرتك يعني قريب كتو فاهم لها هو قريب عارف لك وداري بايستر شرح لك ويوبح لك واحد مدرين منين ما يعني باجو صعب وانتو باجوا بينكم تنافر ما ابت يعني بلغه ولا في يعني باجوا بينكم يعني حواجب فقال الله بيرث الرسل بجي منهم يجي لهم ايه معهم مع أمامه مع أمامه جيه يجي ويفهمهم تفهم كامل وجوهم ناس معروفين ويجيوا وبخ... بيختار الله الناس بيضعرفوا في الصدق وبالوفاة وبالأمانة وبالصراح فقالوا هل اجمي يجي لنا ملائكات قالوا هم حد ملائكات يخيروا مع معكم ويجيهم مثلكم ويجيهم بأشكالكم لو بهم كذا منين ينزلهم لكن الملائكة هم كذا مع مصفاء انهم ايه بيطيره، فإذا بيم في السماء بيزبردله الى الارض <تصفيق> نعم قال قل لو كان في الارض ملائكة يمشون مطمئنين يعني عادي ساكنين ما هو بي ما بيتنكع ما بيطير الطائر يعني ما بيتمطئ مطمئن يعني يعني كأنه ما بي ما ما ما بيتنكع. لو كان في الارض ملائكة يمشون مطمئنين لما عليه من السماء ما منك الرسولا لكن ما بشي هنا يعني. لو بشي جنزيل لكم جابه لكم بيمشو كان نحنا منها بالاي نحنا من نزل عليهم يعني اج ملك الرسوله نزل اليهم الوحي يقول له, له. لكن ما بشي من هذا لو ما يعني هم اشكال ثانيه او ضايع ام ثانيه او صفات ثانيه ما يمكنك معكم فلا يمكن يعني التنافر بينكم ما يعني ما يمكن الله يعلم ايش رسل اليكم قال لا نزل نزلنا عليهم من السماء ملك الرسول قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء الظهر إليهم هم نزلنا عليهم على هؤلاء ملك الرسول قال لو بع الأر لو الملائكة لو به ملائكة بيجون مثلكم فيزروا ويجون على يعني صفاتكم إن الله بي عليهم الرسالة نعم نزل على الملائكة لكن نا نزلنا عليهم من السماء ملك الرسولا. يقول ملك الرسولا. لا ننزل. لا لا لا. ملك رسول. لا به من بننزل واحد منهم على على هؤلاء. نزلنا عليهم كان في هذه مراية عليهم من السماء ملك الرسولا. واجبات احتمال اثنان قل كفى بالله شهيدا بيني وبينهم إنه كان بعبادي خبيرا بصيرا يعني قد وضحت انت ودرين انهم ما نعلم من اتباع الحق ما هو الله حينها يعني حين يعني, ما يعني ال ال الكبر والأنفة ما يشتغير ذلك انت فلذا بيقول ابعث الله بشر الرسول بيقولوا كذا يعني بيعترفوا بهذا هذا يعني هذا في منعهم إذا هم بيقولوا كيف أن الله يبعث بشر رسول الله أبلم كما وجدها أبلم معجزات معدها بشر هو ذاك بشر فهذا هو السبب يعني إيش هو كأنهم كرهتهم أن يكون على يعني أيدي هؤلاء وبعضهم بيقول ليش ما جاءه واحد يهو غني ولا جاء لو لا نزل على فجل من القرية ثاني عظيم تمام ما بلا تكبر يعني يعني إشتي يقول لك إن المانع حين يطالبه حين يطالبوا بآيات ولا كذا ولا كذا ولا كذا, كذا قال ما هو نافع فيهم ما منين ما منعهم في الواقع من الإيمان إلا ليش أنت ليش جاء بشر مذلهم إذا وجعت جيرته هذا ذي بقلوبه ما هو نافع فيهم لو تسوي لم كل ذي ذي طلبه ما هو نافع فيهم لأنه استعنث منهم قل كفاء بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا قال ها ما عده نافع فيهم شيء بعد ما وضحت مثل الهام وبعد ما جاءت المعجزات وقلنا لكم لأن في الواقع إذا كبه معجزة فوجعد تطلب معجزة الثانية إذا كبه دليل لاحظ كتبه عشرات ومئات الأدلة وعدي اشتهى ولا لهم أدلة قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعبادي خبيرا بطيرا كفى خلص يعني قد عرفته عدي جيت به وعدي يعني ولا فيك في ربي بيني وبينكم مداري وداري, وداري منذي منذي و يعني من وطالح من وطالح بيننا يوم قد الله شهيد بيني وبينكم يعني هو شاهد وعارف يعني وعارف الأعمالكم وداري وداري قال هو وهذا الشاهد الذي وداري بينا يا يعني ما به مجال للخطأ ولا به مجال للغلط ولا هو على شيء. إنه كان بإباده خبيرا بصيرا قال هذا الله بإباده إباده وذي خلاقه فداري بكل شيء إذا كان بإباده خبيرا عارف لهم عارف لهم جمعه وداري وش بيزوه وش عليه وكل تصرفاته حق وباطل وبصير يعني ما يمكن آيش يظلم أحد بايعاد يعني حسب كل واحد على حسب، بصير يعني يعني أي بصير باختيار الأمور ما هو أي، ما هو جاهل ما يدري كيف يسوي، كان ربي خبير دارب كل واحد وبصير يعني وداري يختار أي الحكم، كأنه أول ذي باختار لنا أي الجزاء المناسب، باي يعني باختار جزائي وبختار جزاءكم وبرجع ترى يوم القيامة إذا ما رف إنفع فيكم إلى هنا. آية 97 من سورة الإسراء واثنين 292 آخر السورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبخما وصما مأواهم جهنم كلما خبث جبناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا آئذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم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 وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا بِهِ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل دعوا الله ودعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتع بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الدل وكبره تكبرا فذكر الله العظيم أشهد بالله من الشيطان من الله الرحمن الرحيم اللهم له وسلم على محمد وعلى السلام عليكم الطيبين الله وبركاته السلام تكلم عن الله الكفار ومعنادهم وطلبهم للمعجزات واجاب الله ان ما طلبهم للمعجزات لأجل يتبينون لو يجي لهم كما يجي لهم للمعجزات ما هو نارض يهتدي الله بيهدي الناس يعني بيدلهم على طريق الخير فدي بيهتدي بيهديها الله ويزيده هدايا ودي بيرغض ويعبى الهدايه بيقولوا يعب الله الله لله يعني يضل الله يعني يخذله ويتركه من الاجر من الارضات فذي يهديها الله يعني بعد ما يهتدي يهديها الله قال هذا ما عدا احد يضل وذي يظل ما عدا احد يهدي ما جهده يهدي ولا جهده احد يهدي يعني لا تتعب في اي في هدايه إذا أقدم لأنهم إذا اختاروا إذا أذيع اختار فريق الظلال، ما عد الله هاد ما عد الله هادين، ومن يهدي الله فهو المهتد، ومن يضل فلن تجد لهم أولياء، فلن تجد لهم أولياء من دونهم، يعني ما هم نافع في الشيء، ولن ولن تجد لهم أولياء من دونهم، يعني لن يجدوا من يحميهم من الله، لن يجدوا لهم أصدقاء أو أعوان، يعني يحمونهم من الله. ونحشرهم يوم القيامه على وجوه عميا وبكمه وصما هنا ظهر الايه أن بيحشرهم يوم القيامه وجهم عمي وبكمه وصم لكن يعني في الاخبار ندري يعني بهاي يعني بده يسمعوا وبده يقولوا وبده ونبي يعني ما اذا هذا الاوصاف ما هي حقيقية قال ونحشرهم يوم القيامه على وجوه عميان يعني ظالمين مثل ما كانوا في الدنيا مثل ما كانوا في الدنيا عميا وسمم يعني وبوخم وسمم بانحشرهم كذلك يعني عادم أجلاء لا يهتدون إلى فريق الجنة وإلى فريق الخير بدون يعني لا بدون الحشر وصل الحشر بانحشرهم وهم عادم أبعد يعني هم في ظلالهم ذي يعني بعيدين عن طريق الحق ولا يمكن يصلوا إلى طريق الحق عادم على ضلالهم على ظلالهم. عادمتعي يعني ما يعرفوا الهدف ولا عدهناس يعني لو يعني ما عده وقت أمم تتكلف ولا أم يعني امتحان عده يعني لو زواج المسه ولا قبل ما, ما عده مقبول الظاهر أنه يعني ربما يؤمن به الطريق إلى الجنة حماه يعني ما يعني ما سلك في الدنيا كذلك في الآخرة ما عندك إلا في يعني مكتسب حج باقى عدم مع ما وعدم أضل فيه يعني على ما في آه آخر أخرى هنا قال. من ذ Där cloth ونحشرهم يوم القيامته على وجوههم يعني قال على حالتهم الاولى على وجههم الاول <تصفيق> على حالتهم الاولى يعني مثل ما كانوا يعني ب نحشرهم على الحاله كانوا عليه <تصفيق> عما وصميا وصما وبكما ببعنا احشرهم على هذة الحالة <تصفيق> نعم يعني كيف نحن نحشرهم على حالتهم الاول قال نحشرهم goog gu aum Yoach vendo오 مأواهم جهنم نطيرهم إلى جهنم ونعوذ بالله من جهنم كل ما خبت جدناهم سعيرة هنا قد يستشكل واحد يقول كل ما خبث يعني ضعفت في الواقع إنه قال الله تعالى لا يخفف عنهم من عذابها العذاب لا يخفف في أجمعنا كل ما خبث يعني يعني ما قال كل ما خبث يعني كل ما يعني لا تبدأ في قال الله مباكها بسرعة يعني ما بي... يعني حتى يعني حتى الألم ما بيقدر يخف هو يعني إذا هنا إذا نار مستعيرة بشدة تحرقهم في ضعف قليل مبلغ بيجرب ما تضعف قليل بيزاي بيزيد هالله ما بدهم إمكان أي خف عليهم العذاب من العذاب ما يمكن يخف لأنه وقت سريع ما يمكنه هذا واحد وبعضهم قال كلما خبت يعني بإيه يعني بإيه ب... يعني بنهاية الجسام لأن الجسم في حرق حين تحرق أجزاء لما لمات إيه يبقى تنتهي أن في الواقع الأجزام يجي موجود للنار بتشتعل بالجسم يعني تخيل حين يقدر بدل أن الجسم ما بلايه خطه في النار وقالت النار تقارع يعني من الحين تجي مبينزيه الله يعني بيجي نفسه لأنه وقود جو بدل نفسه وقود بيشتعل وقول الناس والحجارة ما هو قال كذا فحين يعني ال ال الأجساد تتأ يعني تنساي وتحترق بتضعفه وعازم الله يعني كل ما أجه نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها وأجه ولاد ثعيرها يعني ما أجه أما يعني العذاب لن يخفف مهما كان فيشيني هذا هذا معناه في حد في عبلة عذابلا ما بلبنتنساي أجسادهم كانوا قالت خف النار قليل وعادهم الله هاي أجساد جديدة وبدأت النار يعني واستعرت النار نعوذ بالله وهذا يعني موقف يعني يعني, يعني ما يستطيع الإنسان يتحمله ولا يصوره إنه يجلس واحد كذا واصل يعني جوه بي يعني بيحرق يعني بودي بيساعد يعني يحترق زيادة يعني وذي بخلل النار تحرق خيالوا يعني وقود، يقولون حينها البصر هذا وقود والحباب وقود والجهنم، وقودها قال الناس والحجار، قال الزهرة بيوقدوها بتلذهب بشدة يعني تخلي، كيف جسم الجسم إذا كان مصدر هذا النار ونحشرهم يوم الجماعة يوم يوم وضخم وسماء ما وهم جهنم كل ما خبت جنام يعني قال دولا أنظر إن ما عليك منهم ما بالله عناد وياشي يعني ما هو لم يعرفوا الحجب بل قد عرفوا الحد لكن بيننا يوم الجماعة فنحشرهم واليوم على تي الحالة على هذه الحالة يم على الآن العناد والهذا يعني أجو البردان الحجب يعاتم أيضا حين نحشرهم ورجعوا مأواهم ومصيرهم إلى جهنم وهذا جهنم كلما خبت زدناهم سعيرة بعد زدناهم يعني زدنا الآشر معها ألا ما لا مدري لأنه إن هذا كذا وبها حين قالوا الآية الثانية في هذه العماية وفي الآخرة في خلاص هو يمنعه كله. نعم إنه منير ما لا سوي الطريق. ما الطريق ما ما درا إذا ما ما هو يعني ما ما هو هو يعني الحجر على هذا الصورة على هذه ذلك جزاء بأنهم كفروا بآياتنا. هذا يعني أجي. على حجرهم على هذا الطريق وهذه الطريقة كل مأوام جهنم والموصوف بهذا الوصف قال ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا ذلك جزاؤهم يعني ذلك العذاب جزاؤهم لجلال قال بأنهم كفروا بآياتنا بسبب أنهم كفروا بآياتنا وقالوا إذا كنا إظاما ورفاة إنا لمبعوذان خلقا جديدا كفروا بآياتنا ما رضيوا بالمعجزات كلها واستنكروا وأنكروا قالوا كيف من ربي بأيسبر عيدنا وكذحنا أشر رماد ووقدحنا ففف فتاتك ورجع يعيدنا خلق جديد. لا تلاحظوا يعني بملحظة غريب إحنا إن قال ذلك جزاءم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا ما قالوا عشان بدو يعني أولا يعني ذلحين بيقولوا علماء, علماء النفس إن الأقوال ذلحين بيقولوا علماء النفس إن الأقوال بتأثر في النفس. حتى ولو الأقوار خاطئة حتى ولو الأقوار خاطئة فلذا بيقولوا وقال لاكن يقول واحد بيقولوا مثل الطلاب والمتعلمين بيقولوا لاكن يقول واحد ما جهده يعرف لاكن تقول نفسك كذا لاكن تقولوا ولو هلو بصدن لا تتكلم ذا الكلام يعني نفس التلفظ بيقولوا بيأثر فيك فهين تقول ما أنا ما جهدي ما ما جهدي أفهم، ما ما جهدي أعرف، ما ما جهدي أحفظ، ما جهدي. قال ي... هذا بتأثر فيه نفسه. بيقولوا الحين على ما الناس النبي يقولوا بيأثر في في العقل الباطن. ويدي له إشارة إنه ما يفهم. ما جهده. ويلا كل ما كرر نزع إشارة إلى العقل الباطن خلاص ما يصير يحفظ. فالعقل الباطن لما ي... يعني القول نفس كلامك ترفضه. إلى حد إنهم كبيقولوا يحاولوا عارجوا يقولون يقول أنا بسترو أنا بستطيع أنجح وأنا بزين وإذا واحد فيه مشكلة الخوف أنا شائع وأنا كذا يكرر ذا الكلمات بيقولوا الآن على ما لكن يعني هو هنا أجيب إنه يقول يعني هذا الجزاء بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا يعني تلفظوا بهذا اللف يعني كأن هذا اللفظ حين تلفظوا بهذا اللفظ إن ما هو جاي لما أيه ما هو جاي ما مبعوثين يعني أنهم لن يبعثوا يسرف بابا يكرر لما يرجع يأثر قناعه فيهم ايوه لما يدخل فيهم وان ما مصدقين في البداية يعني قد يتكلم الإنسان بكلام وإذا كرر اذا كرر هذا الكلام قد يأثر فيه لما ايش يصبح عندي شيء من القناعه يعني فالكلام نفسه بيأثر لا حد يكررينه يا دكتور الموضوع ده يعني ولا ما يوجد ما بلن يغريب يعني وبه آيات الباحثة كثير يعني نفس القول بيؤدي إلى الظلال ذلك جزاهم هذا جهنم بأنهم قبروا وقالوا يعني ليش يعني اللفظة هذا بس لا كأن هذا أثرت فيهم ما منهم مع تقديرهم دارين إن, إن الله قادر قادر على أن يحيهم إنهم دارين الله ذي خلق السماوات وأبو خلقهم لكن بيتلفظوا بهذا يعني عندهم يقدير حجالهم ولا بساعدهم الناقدي يعني قدي لها يعني يعيش مثل شبهها وكرروا على ما أش أثرت فيهم بعضهم بعضهم في بعض المسائل ما هو معتقدها ما بالله كذا وش يهدى الخصم من اللقاشة. ما, رجع ما فذلك يروا قال وقالوا اذا كنا عظام ورفاتا اننا لمبعوثون خلقا جديده لم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض قادر على اي خلق مثلهم قال ما بييرو ما بيعرفوا ان الله الذي خلق السماوات السماوات هذه يعني الكبيره الهائلة. والار يعني ما ما بييدروا أنه قادر أنه يخلق مثلهم مثلهم قالوا حتى كلمة يقول مثلهم يعني مثلهم في الصغار وال يعني وبساطة يعني شيء بسيط بالنسبة لخلق السماوات والار قادر على أن يخلق مثلهم حتى قالوا هذا التعبير بكلمة مثلهم ما قال أن يخلقهم قالوا على أن يخلقهم مثلهم يعني مثله من مثلهم الناس هذا واجتبروا ينكروا قالوا يعني ذي ما اللي الذي خلق السماوات وخلق الارض ما جاء يخلق مثل زيها يعني, يعني, يعني ما شيء بيصير هذا يعني ببساطه هذا ما من قول هي مثلهم ما هو اللي كيف مداري من الذي يعني ما مداري ان الذي خلق السماوات والارض جاء يخلق مثل زيها يعني امر واضح ومداري وجعل لهم اجلا لا ريب فيه وقد جعل لهم أجل يعني كأن المعنى هنا وجاء على على المفهوم من أولم يرب يعني كأن المعنى يعني ليه لأن المعنى قد عرفوا أن الله قادر. قد عرفوا أن الله الذي خل أن أولم يعني أولم يعرفوا. أو يعرفوا يعني قد عرفوا يعني عليهم يعني قد عرفوا أن الله خل... الذي خلق السماوات وجعل لهم وايضا ولله يعني او قد عرفوا وجعل, وجعل الله لهم اجلا لا ريب فيه فهذه المفروض هذا تجعلهم يحذروا حين قد عرفوا هذا الامر وقد وما عمل لا وقت محدد وجعل لهم اجلا لا ريب فيه وما في شك انهم بيموتوا ومتأكدين فأبى الظالمون الا كفورا ولا يعني مع هذا كله أبى ورفضوا يعني الإيمان والدخول في هذا الدين أبى الظالمون كأن المعنى أبوا لكن عبر عنهم بقولها الظالمون لأن هذا ظلم فأبى الظالمون إلا كفورا وفي حاج قل لو أنتم نعم قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا يعني هنا قال الله أنعم عليكم وأعطاكم العطاء الكثير وهذا المفروض أنكم تدعيكم إلى الإيمان به وإلى الشكر ولم يعني لو أنتم قال يعني إن في عطاء جزير لو أنتم يعني متحكمين في هذا الخزائن مع ما يعني وهي يعني نعم لا تنفذ يعني يا المطر يهدي جيم مطر ما ما ينجح يهدي يجيب ااا رزق كل السمار ما ينجح كل النعم اللي عند ربي يعني ما يعني ما له أحد يهدي يهدي مست من دائما ما بل يحطها على أساس على مصلحة الناس قالها لو أنتم متحكمين بهذا هذا الخزائن أنتم من تبخلوا قالوا هذا يعني أشد يعني هذا أشد وصف للإنسان بالبخل يعني حين جوا معه مال ما لحد ما لحد ما ينجح ما ينجح, ما ينجح. الله بيخرج بيخلق ما ورجع مع هذا كله قال له يتولى الإنسان مجيء أجب خير قل لو أنتم تملكونه خذائنا رحمة ربي إذا لامسكتم إنكم تمسكوا خشيت الإنفاق ما يعني, يعني يعني يعني مخاف إنه يمسك منها ويقل لا يجي معنا ما, ما له ومسككم ترى بسم الإنفاق يعني يمكن تمسكو أن تمسكوا المال؟ ما ما يعني تمسكوا المال، لا تنفقوه لا تأطوه هل الإنفاق؟ لا، لا يمكن أن تمسك الإنفاق، من جدة البخل فيكم لو تتحكموا بي تتحققوا في خزائن ربي في يديكم أنكم تبخلوا، ما من الناس ولا من أنفقوا على نفسكم وتمسكوا، يقول أنهم يعني مع خرج الماء فإن يمكن أن ينفقوا المال وإنجا يعني مرحبا يا ما يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يعني إن مرحبا لنا مرحبا يا مرحبا في مرحبا الناس مرحبا يا البخل يا هو شيء، مرحبا يا مرحبا في مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا فقال هم يعني في لهم إن الله يبقى أمعم في العام كثيرة ولوهما يتولوا وقال مجيهم يعني فيهم قخل ولا منشترو يعني حتى لو معهم كما يعني في يقول قل له واحد ما من يتبقى خلاقون يا بلاحد قال قطرة قدر يعني عد أم يعني أملاس الله عذا أثر هذا تفسير وبعضهم يعني بيفسر إن الإمراج إن الله أرسل يعني محمد هو من عنده هو نعمة ورحمة من عنده والله اختار وهم كأنه بنتك دول لا يرسل هذا ما يرسل غيره قال هم لهما ذي بيز يعني لأن الرسول هو رحمة وقال لو أنتم يعني تمس يعني ت يعني تسوّلوا هذا الأمر ما مرض يجوا سبوا أحد ما من إيش ما من يعني أعطيتوا أحد هذا النعمة ولا هذا الأشياء إن كأننا المعنى على أول أورا. قلوا أنتم تملكون خزائن رحمتي ربي إذا لمزكتم خشيت الانفاذ. بعدها وكان الإنسان قتورا قتور يعني بيتكر على نفسه بيضيق على نفسه. في كثير يعني في يعني أغلب الناس جوههم يعني طابعهم من إيش؟ يعني يقتروا على أنفسهم ويضيقوا على أنفسهم. ولا قد أن ربنا يقولنا معنا ذي أن يعني النعم إن الله قد على الناس بنعم كثيرة. ما لها حظ <تصفيق> ولو هم اللي يعني لو معهم من الملك فلا كله ما نتبروا خلا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورة قال لقد آتينا موسى تسع آيات تسع آيات تسع, تسع معجزات. يعني بها العصا مثل ثعبان اذا وينثلق ويثلققف ما يكون ولا يدح بن دخلها وجاخرها يا بشكل عجيب وايضا قالوا يبعد الخوف يعني يدخل اليد بيبعد الخوف منه ولا والبحر يعني لا البحر هو انفرق صح لكن الايات الظاهر إن هذا دليله لأنه قال إيه قال حين يعني قال ولا قد آتينا موسى تسعة جا تبينات إرجعهم فقال له يا فرعون إني لا أظنك يا موسى مسحور هذا عندك فرق البحر ما بعد وبعد هو شيء يعني هم إذا لكن ما من الآيات هذه لأنه قال حين جاء فرعون فر أرسلنا إلي جمع تسعة عب في برج والبفادي والدم كل هذا آيات امتلاش ها مثل ليه وجلاني قبل يا غادي ما يعني يعني الظاهر ولقد آتينا موسى تسع آيات مدينة في فرعون ادجاهم يعني موسى فقال له فرعون والله انه اذبت علك بايش فآتينا ولقد آتينا فقال يعني تجعل الله انزل تسع آيات واضحة وما نفع بهم ما نفع بهم يعني كان في طبع الإنسان كذا بيوجد به حد واضح وقاش بات انه بيعاند وفي كثير من الحالات اذا حاول انه يضر والله جيبه ايش عجل الله العبو بهله قال فقال قال وقت اتينا موسى تسعايات بينات قلنا لكم تسعايات بينات اذ فقال له برعوني هنا فاسع بني اسرائيل كأنه بيقول اسعال دولي عندك الهود ولقد اتينا موسى تسعايات بينات فاسعال بني اسرائيل اسعال دولي عندك الان اسألهم من الآيات، ما قد كذا وكذا؟ هم يقولوا يعني أنك تجاهز فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورة بعد ما يعني بتس آيات وما نفع قال قال فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورة ما قبل الحق قال لا عندنك قال مسحور قد أصابك السحب قال موسى قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات هؤلاء الآيات يعني قوة قاعد والظاهر يعني هن قال له لها ابني لأظنك يا موسى مسحورة قال لقد علمت يعني إنه ما هو صدق إنك ما قدر يسنك هذا قونا لك ما دي بيدل يعني ما بلا بيعاندوا ما هو إنه ما قدر يسنعوا قال لقد علمت هنا قسم لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات بالدار إنه ما فأجاب هذه الآية الذي خلق السماوات والأرض هذه هو قادة إلا, إلا رب السماوات والأرض بصائرة يعني آيات بصائر يعني حجة واضحة حجة واضحة أي واحد يشتيه يعرف الحاج تكفي وحدها منهم وقلت ذات فح آيات معكم وحدك بتكون مسحورة فقال ما هو فد. أنت جالي إن هذه من رب السماوات والأرض وإني لأظن يا يا يا في العون قال لا بنب... لا مذبور. يعني انا ابن أراس إن باجنت مذبور يعني هال لأنك بتعاند, الحق. بتعاند رب السماوات والأرض والله من يعني من عاند الله يعني يعني مصير سيء لا يا في العون جواب قال إني لا يا مزامسورة قال إني لا يا ما أنا قال ما أنا والدار إن هذه الآيات ما أنزلها لها رب السماوات والأرض ما هي صحيح لكن أنا أظنك لأنك بالتقاوم رب السماوات ومتيجحج رب السماوات وتنكر ما أتى يعني ما أمر به فأظنك يا فرعون مسبورة يعني ما غيرتها يزمتها نعم هذا فأراد أن يستفزهم يعني في قضل فرعون وأراد أن يستفزهم من الأرض لأنه يخبقهم ويطردهم ولا وي... يعني فعل بهم الأفائل فأراد أن يستفزهم من الأرض هنا معنى يستفزهم يعني يخرجهم من الأرض فأقرقناه ومن معه جميعا طبعا أراد أن يخرجهم وطردهم لما وصلوا إلى البحر النهر ورجع فتح الله لهم النهر وقلنا لهم فرد لا نحسب هذا فيه صح في الواقع معي ذاهو أمر عجيب ان يفتح لهم الله البحر وفيه يعني يفتح لهم طريق يابس حساب ما في ولا هذا يشوفيه والماء يوقف كلام مثل الجبل عن يمين وعن شمال ومن زيرو لما كملوا وما دخلوا جنود البحر كلهم لما دخلوا في البحر ويغرق اي يغرقن الله في البحر يرجع الماء الى عادته لكن ما ننسين من الآيات كل يعني قالوا بيقول فرعون قبل وخاطبه ثاني قد علمت ما أنزل هؤلاء ما بتجرس حقه على البحر ورحبين عن ذلك فرعون ترجعهم بعد شيء قلنا تأكد لك قال الحين جواب عليه قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء يعني هؤلاء الآيات إلا رب السماوات والأرض فصائر وإني لا أظنك فرعون مسبورة فأراد أن يستفيدهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني من يكون هناك من يكون هناك من يكون ايش من يكون يعني من يكون بنهلك الظالمين يكون هناك في مطر لحد إلا تكون كل الأرض يعني بلاد مصر بدل فرعان جنوده وأنتم دلحين يعني وعد نفهم دلحين حين سكنوا وهم أيضا مكلفين مكلفين وعدم يعني معرض للخير ولا يعني ما تب إذا يسادوا هذا المرحلة في فرصة عاد في أي يوم حاسب فيه كل واحد أنتم وفرعان وأصحابه وكل الناس فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا اللفيف يعني ملفلفين كل من كل ايش من كل مكان يعني من كل يعني من كل قبيله او من كل طائفه ما يعني كل الناس ثاني جئنا بكم لفيفا انت وقوم فرعون وجنوده كلكم برجع نجيبكم يا مالاش يوم القيامة يعني بنرجع نبعثكم وجيش على حساب وإذا هذا ما قدو أيش ما قدر هذا حساب يعني يكفي إهلاك بنود فرعان وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناه إلا مبشراً النذيرا هنا بالحق ها نعم قال لا الله بالحق أنزلناه يعني أنزلنا القرآن وبالحق أنزلنا القرآن يعني أنزلناه بغرض حق نحن نهديكم ونهدئكم وبالحق نزل ونزل بأشياء حق ونزل بالحق يعني ب يعني نزل وو ب ب ش يعني ما فيه هنا يقول نزل بالحق نزل يعني نزل وهو حق يعني وما فيه حق ما نقول نزل بال بال بالحق نزل يعني ملتبس بالحق يعني حالكون حقه وأنزلنا بالحق يعني الغرض هو أي حج لأن غرضنا من في الإنزال هو الاش إخراجهم وإنقاذهم وبالحق نزل يعني وما جاء فيه هو حجة أنا يعني ولا اذا بدك نساعده ولا مثل ايش يعني وبالحق نزل نفس القران ونزل. هذا القران إننا بالحق. يعني ونزل وهو حق أنزلنا بغرب حق وهو ونزل هو حق ايضا يعني انزال حق وهو نفسه نزل يعني ونزل وهو جِل إيه جِلِي المُلابسَ يعني وملابسَ للحب نَذَرَ يعني مو حد وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا ما أرسلناك لإجبار الناس ولا يعني إلا فقط تبشرهم بالأج بشرة عن سال الله في الجنة ونذير لمن خالف الله نذير لا يهل الى الكفار والمجرم وقرانا فرقناه يسقره على الناس على مكث ونزلناه تنزيرا يعني معناه بيقول يعني وفرقنا قرآنا هو هذا المعنى وفرقنا قرآنا فرقناه يعني في الواقع ان فرقنا فرقناه فرقناه بعضهم يقول فرقناه يعني انه جاء وتفرق كل مرة اي والله فرقناه بعد نقول فرقناه يعني فرقناه يعني جعلنا يعني مميز واضح يعني والله فرقناه كل شيء فيه يعني واضح يعني من هنا نقول فصلناه نجي له قال القران فرقناه لتقراه على الناس على مكف يعني وانزلناه له وفرقناه كلام يتقراه على الناس على مكف يعني على تاوده قال او على تاني بتاني وعلى مهل نعم على مكثو ونزلناه تنزيلا قال ونزلنا يعني ما يعني قليل قليل وهنا فرق بين نزله وانزل انزل يعني مره واحده ونزله يعني قليل قليل لان التجديد بيدل على التكرار تكرار الفعل يعني مره ومره يعني عده مرات ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون بالأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كانوا وعد ربنا لمحولا قال ها أنتم من تود الحين الشيء بدكم تؤمنوا وبدكم ما تؤمنوا ولا هي مشكلة أذيهم أوتوا العلم يعني كان في الكتاب من قبل إن الذين أوتوا العلم من قبله قبل جاء هذا الكتاب وقبل جاء الرسول هذا إذا قبل الجهاد كذا إذا أتلا عليهم يخرقون الأذجان يسجد قال ساقطوا على الأذجان هني إيش عندما يسمعوا هذا الكلام ها الكتاب القرآن هم هم من قبله يعني أوت الكتاب من قبله يعني أصحاب الكتاب يعني مثل اليهود علماء من اليهود علماء من اليهود قال يعني بيقول أنتم ضد آمنتم ولا منتم آمنتم دو من أنتم وشي يعني كأن مهم أذيهم قد العلم أو قد الكتاب السابقين علماء يعني العلماء ذي في الأديان السابقة كان بكثير منهم إذا سمع القرآن لأن تسمعوا بي تسمعوا بي قال إيش خر تاجي لإيش لأنك يستمعوا به يستمعوا به في فإذا قال إيش قال إيه قل آمنوا به أو لا تؤمنوا به يعني ما هي مشكلة ما أنتوا إذا هنا شيء يعني العلماء والعارفين هم ذيهم مدياد ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يثلا عليهم يخرون الاذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا مفعولا سبحان الله قال حقق ربي الوعد الذي ذكره لنا فيكسبنا بهذا الرسول بهذا الاجر بهذا القران ان كان وعد ربنا يعني انه اشياء كان وعد ربنا مفعولا قال يعني قال يخرون ما يعني في بيصاحقوا يعني سبق للأذجان يعني على ذقن فين يسقط واحد كذا؟ ما يسجد السبيل الذي يبرن يسقى على الصعب. يعني ظهر كذا. يعني كان بيسقط كذا من التأثر مشيده كذا. ما هو مجالات إنه يسقى مثلنا هذا يسجد لإنه ال الأذجان ليه؟ يعني كان بيطلع على ليه حين الطبخ كذا. على الذقن وهو ذي قال بيتم على الأحيان. اللي بيجوا أسفل أسفل الوجه يبقا محل الأحشاء. يعني سجن يعني خاضعين يخبرون الأذقان سجدا يعني خاضعين ويقول أن سبحان ربنا إن كان وعد ربنا مفعولا يعني إنه كان مفعولا إنه إشان كان وعد ربنا مفعولا ويخرون للأذقان يبكون قالوا يخروا السجاد ويخروا باكين خاشئين وأيضا يبكون ويزيدهم خشوعا هذا القرآن كما سمعه يزيدهم خشوع يعني آياته بزيدهم خشوع بزيدهم رقة في القلوب. قلوا دعو الله أو دعو الرحمن أينما تدعو فلا من أسماء الحسنى. هنا قال الله يعني الرسل صلوات الله عليهم على الدعاء إلى إلى واحد والبران إنهم لا يعبدون الله إلا واحد. الجامد اللي منه هو اللي كان من المسلمين بيقول يا رحمن فعَلْتَ ذَلِكَ ومضى قال يا إيش يا الله. لا تقول بلا يلا واحد مرة تقول يا رحمن مرة تقول يا الله كل بتعدد الله ولا يا الرحمن كلها هي أسماء الله قال كان قال الله او ذو الرحمن ايما ما تدعو اي واحد تدعبه يعني الله تدعوه الله تقولوا تدعو الله الله ولا يا رحمن فله فهو اسم حزن والله الاسماء كان هذا أيه والله هذه من أسماء أي, أي, أي أسماء ال الأسمار هذه ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وبتغيب بين ذلك سديرة أيضا هذا قال كان الرسول يجهر بالصلاة وبيسمعه هالالمشتبهين ولا مثليه بيخلوا وراه واملكين الذين بعيد قيده فقال انه وجاءهم بثنت جزوا استهزوا فقال الله لا تجهر بالصلاة يعني لا ترفع صوتك زيادة ولا تخافت بها ولا توطي توطني معجز كذي وراك وابتغي بين ذلك سديرها يعني حاول ان تأينهج الطريق وسط لا ترفع صوتك اليادة ولا تسكت ما يعني ولا تسر ما يسمعوك الجهر يعني الجهر عادي بيسمعو كذياش وراك هذا تفسير وبعضهم يعني والظاهر وهذا تفسير عن روي عن امام احمد بن الناصر احمد بن الهادي هو الهادي بيقول له وفسرها لا تجهر بصلاتك كلها ولا تخافت بها كلها وابتغي ذلك سبيل يعني طريق وسط وهو أن تجرب بعضها وتسر بعضها فقال الجهر بعضها وصلات كلها في المغرب والعشاء والفجر والباقي وتخافت بعضها ويتضهر على كل الصلاة. لا. لا. لا قال هذا سر هاجه يعني أعلم هاجه وكان الذي لا اشتنه قال الله كذب ما, ما. ما احتيار من هذا فاته قال هذا كنت شرفاه كلها ولا استرفاه كلها اجهرت بعضها وسر هاجه وبعضها اجعلها وابتغى بين ذلك قال وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولده ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبر وتكبيره هنا الظاهر يعني انه بيقول بعد الصلاة ما يعني محن في سياق الصلاة قال والله تيجي الصلاة إيش؟ وجاب بعدها بيقول الحمد لله فإذا بيقولون هذا قبل الصلاة قبل الصلاة يكون يقول هذا الكريم يتوجه يقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في المرض ولم يكن له ولي من البل. وكبره بعد هذا أيضا بعد هذا إيش؟ ورجع تكبر وكبرة كبيرة وكبر له الصلاة. هذا يعني يحملها المثنان كذا المعنى كذا أن مرات التواجه للصلاة والسياء منسجم يعني إن بعد ما قال ولا تجرب صلاتك ولا تخافك بها ورجع يقول الله الحمد لله ورجع يقوله بعدها وكبروا تكبيرها حملوا عن التكبير تكبير الصلاة لأن الأمر يزل على وجوب تكبر يعني الواجب والتكبير الواجب ما هو واجب الله في أين؟ في الصلاة وبعضهم بيقول لهم لأن دعا الله إلى هذا الشيء إنه يكونوا إن يقولوا واحد الحمد لله الذي لم يتخذ ولا يكبروا كلهم الله أكبر ولا يبغوا أكبر من غيره يعني اللي لا, لا من غيره الصراحة صار كون يكبر واحد الله <تصفيق> لا كبروا وكبر في لا لا نعم لا لا لا لا لا لا ها